بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في التسجيل دوت عن الجلدي اولا انا مش دكتور امراض جلدي انا عامل التسجيل بتاع الجلدية دوت جزء من سلسلة شرح البطنة في 30 ساعة كمراجعة ويعني مذاكرة البطنة ان شاء الله فانا مش دكتور جلدي يعني عايزك تعتبر التسجيل دوت مجرد واحد بس خلص سنة خمسة نذاكر جلدية ونجح فيها وبيعمل لك تسجيل علشان انت تستفيد منه ده بس عشان يكون الكلام واضح يعني فالجلدية طبعا هتسمع ان الناس كلها بتقول ان الجلدية سهلة وهي فعلا سهلة جدا بس لازم الاول تعرف اللغة تعرف اللغة بتاعة الليشن اللي هنتكلم عنها في الجلدية وده هنتكلم عنها بالتفاصيل دلوقتي بس انا اقول بس شوية معلومات كده في الاول انا لأ... ليه عملت تسجيلات جلدية اولا لان معظم الدكاترة اللي بيددم دروس في البطنه ما بيشرحوش يعني دكتور اسامه محمود ما بيشرحش دكتور موافي ما بيشرحش جلديه فبتلاقي في الاخر ان انت ما عندكش مصدر تذاكر منه جلديه او تسمع منه جلديه كان حاجة حتى تسجيلات الشرح بتاع الجلديه اللي موجود على النت الصوت وحش جدا وما فيش حد شارح يعني ايه ما حدش شارح يعني صعب انك تدور على اوديو تسمع به الجلديه مش هتلاقيه على الاقل لحديت يوم ما تعمل التسجيل دوت اللي بسجله ده نادرًا جدا لو تلاقي التسجيلات جلدية واحتمال يعني ما تلاقيش تسجيلات جلدية انا هشرح التسجل... في التسجيل بتاع الجلدية دوت انا هشرح النظري هديك كل المنهج بتاع النظري هشرحه ان شاء الله واجزاء من الكلينيكال بتاع العملي والحالات اللي هتشوفها والراوند وكده بس انا هبقى مركز اكتر على النظري التاني حاجة لازم تروح وتحضر الراوند لازم تشوف حالات لازم تتفرج على صور طبعا لازم يعني حكاية تاخد الراوند وتسمع الشرح وكده هو ان شاء الله التسجيل دوت يعني هو مش هيغنيك عن كده بس هيسهل لك الدنيا بالذات كمان للناس اللي هيبداو اول راوند جلدية او بادئين بدري جلدية او كده بيبقى لسه مش عارف اي معلومات خالص عن الجلدية او حتى برضو اللي عايز يراجعها في الاخر برضو بيبقى ايه جلديه دايما بتحط كده مع البطنه حاجة كده غريبة عن البطن يعني ملهاش علاقة قوي فبتيجي في الاخر بتلاقي نفسك مزنق في الجلديه وبتسمع ان الناس كلها بتقول إن الجلدية سهلة وهي فعلاً سهلة هي مجرد إزبوت الدياجنوزيس والكلامها بسيط بس إنت إنك بتهملها وما بتلاقيش حد يشرحها وما بتلاقيش معلومات عنها كتير فيا فإما بتضطر تاخد كورس فيها في الجلدية أو إن أنت بتعتمد على نفسك وتذكرها لوحدك وبتبقى صعبة شوية فأنا بس هبتح لك المواضيع إن أنت تعتمد على نفسك وتذكرها ده مجرد تسجيل لفهم الجلدية لطلبة البكالوريوس واللي عايز يستفيد منه برده سواء نت بتحضر زمالة نت بتحضر معادلة هي مفاتيح الـ A الجلدية يستفيد منها اي حد بتاع بطنه بس طبعا ده ابتوع الجلدية لو نايب جلدية او اخصاء جلدية هيسمع التسجيلات دي, دي, دي انا اصلا مش دكتور جلدي وانا اتقرضها اكتر من مرة في التسجيل ده يعني عشان بس تبقوم ايه عارفين انها مش دكتور جلدي هنتكلم بقى على إيه في اي الأول احنا نشرح شوية المرفولوجي بتاع اليسكيني ليجن. في مقدمة كذا في الأول. هنتكلم على المرفولوجي بتاع اليسكيني ليجن وبعدها على ال في نفس المقدمة برضو هنتكلم على اليسكين بصفة عامة كهيستولوجي وأناتومي ببساط. دي تعتبر المقدمة. أول نتفهم المقدمة دي. هتلاقي بعد كده الأمراض بتاعة الجلدية بقت سهلة خاص. نيجي أول حاجة في المقدمة للمرفولوجي بتاع اليسكين ليجن. عارفين ايام الثانوي كنا بندرس ايه الفوكابولري وفي بدايه كل واحدة عشان نفهم الوحده بتتكلم عن ايه بعد كده نفس الحكاية برضك في في الليجن بتاعت السكنز هنعرف الاول الاسامي يعني ايه ماكيولي يعني ايه بابيولي يعني ايه كراست يعني ايه كوميدو الاسامي دي كلها هنعرف معناها ايه ليه عشان هنستعمل المعاني دي في ان هنتكلم على الامراض يعني اقول الكلينيكال بيكتشر مثلا في المرض دوت هي عبارة عن كوميدو والثر وايروجن لو انت مش فاهم المعنى ايه يبقى بالنسبة لك يبقى في صعوبه فانت لازم تبقى فاهم المورفولوجي لازم تبقى فاهم كل اسم معناه ايه ويا ريت طبعا لو تقدر تشوف صور للليجن ديت هتبقى كويس جدا يعني ايه ماتيول ماتيول هي عبارة عن سيرك سكرايب تشينج في السكن كلر وزود تشينج في التكشر يعني الاستراكشر بتاع بتاع السكن ما حصلش بحاجة بس مجرد ان حصل تغير في اللون بشرط ان هي ما ديتش عن نص سم يبقى يعني كلمة circumscribed يعني, يعني متحوطة متحوطة مش يعني مدورة. لا يعني اقدر كده بعين المجردة احس ان لونها مختلف عن باقية الاسكن اللي حواليه يبقى circumscribed يعني متحوطة مش شرط تكون مدورة يعني ممكن تاخد اي شكل من الاشكال بس المهم ان انا اقدر اميزها عن المنطقة بتاعت الاسكن احس ان فيه مثلا بقعة او بوتشة كده ديت مكيول طب يعني ايه بقى باتش باتش هي عبارة عن مكيول بس كبرت شويه احنا بقى في عندنا في المورفولوجي بتاع السكن في ايه هتلاقوا دايما الحاجه وهي صغيرة وهي صغيرة لها اسم لما تكبر شويه لها اسم ثاني يبقى المكيول عبارة عن حته متحوطة لونها مختلف عن الجلد اقل من نص سنتي الباتش هي عبارة عن مكيول نفس التعريف بس اكبر من نص سنتي يبقى ده المكيول وده الباتش بعد كده البابيول يعني ايه بابيول هي عباره عن بالببل سرقة مسكرايب إيليفيشن لجن أقل من نص سنتي يعني حتى عالية وبرزة وواحد بعين المقاربة أحس إن هي مختلفة عن الجيل بتبقى برزة يعني بابيول من إيه بالببل حتى على يعني برزة شوي طيب لو الحتة ليه كبرت أكتر من نص سنتي هتبقى اسمها نديول يبقى إذا عارف إن هي عبارة عن إيه هي بابيول لكن أكتر من نص سنتي يبقى خلنا حد الحدود لوقت أربعة المكيول والباتش والبابيول والنديول، الماكيول حتة متحوطة أقل من نص سنتي الباتش حتة محوطة أو سرقة مسكرايب أكتر من نص سنتي البابيول حتة عالية وبرزة أقل من نص سنتي النديول حتة عالية وبرزة أكتر من نص سنتي طيب بعد كده في البيسيكل البيسيكل هي عبارة عن well defined collection to clear fluid أقل من نص سنتي يعني حاجة كده عاملة كيس فيها fluid بس بشرط أن يكون الفليود كليل أقل من نص سنتي. طب لو الفيزيكل جات كبرته بس أكتر من نص سنتي هيبقى اسمها بولي. البولة جمعها بولي. يبقى هي تعرف البولة هي عبارة عن فيزيكل بس أكتر من نص سنتي. طيب لو كان الفلويد اللي موجود جواه ما هوش كليير بقى مثل زي بس أي بس جوا كيس اسمه باستيول. يبقى الباستيول هي عبارة عن كوليكشن of البس فلويد. ده اللي هي إيه في السكين، ده البترول. يبقى خدنا ثلاث حاجات. الفيزكلي يعني إيه هي عبارة عن well-defined collection of clear fluid أقل من نص سنتي. البولة هي عبارة عن فيزكلي بس بتبقى أكبر من نص سنتي. البترول هي عبارة عن أي collection من البص. مش راح بقى حكاية نص سنتي أو سنتي. يبقى البص في أي حتى بنسميه إيه بترول لما يبقى في إيه في, حق... في كيس يعني أو في collection. طب نراجع تاني. هي بس أنا عارض عايز كتير في المورفولوجي بطريقة معينة كده لأن الحتة دي مهمة جدا لأن أول ما خلص المورفولوجي والسكين ليجن هنلاقي لأن الجلدية بقت سهلة خالص وهذا الحتة اللي بدأكم في المذاكرة يبقى نعيدهم عيدهم تاني ماك يولي يعني إيه يعبر عن سيركامسكراي تيد تشنج في لسكين كولر وزاو تيد في إيس السرقة بشرط إن هي تكون أقل من نص سنتي طب لو كبرت شوية هنسميها باتش لو كبرت عن نص سنتي طب إيه الدبيول الدبيول حتى عالية بتبقى أقل من نص سنتي. طب النديول حتة عالية بس اكتر من نص سنتي طب ايه هي الفيزيكال هي عبارة عن well defined collection of clear fluid اقل من نص سنتي طب لو كبرت شوية هنسميها بولة تبقى اكتر من نص سنتي طب البكتيول هو عبارة عن collection of the brilliant fluid الو هي البص بعد كده في حاجتين تانية اللي هي scale والcraft الاسكيل والكراست الاتنين بالعربي يعني إشرة بس الفرق بينهم هو أصل من منشأ هذه الكشرة لسكيل هي عبارة عن إشرة نتيجة ماس من الديد يعني حتى من الجلد ماتت عملت إشرة دي بنسميها سكيل لكن الكراست هي عبارة عن ماس أوف درايد فليود أي فلويد في الجسم لما ينشف بيبقى اسمه كراست برضو معناها إشرة طب هي الفليود اللي ممكن تنشف في أي اكسيو أي بس أو أي بلد ينشف على الجلد يبقى اسمه كراست مش او اسكيب لها اسم تاني اللي هو اسكيب يبقى الكراس هي الاسكيب هي عبارة عن اشرة سببها ماس اوف درايد فليود يعني, يعني اي فليود ونشف على الجلد الفليود بقى ممكن يكون بلد او باص او اكسيو ديت. لكن السكيل. السكيل هي عبارة عن ماس اوف ديت تشو. يعني حتى من الجسم ماتت وعملت ماس هي ديت السكيل اللي هي برضو إيش ممكن بقى تكون ايه الحتة اللي ما تديت غالبا بتبقى من الهورني لايير بتاع السكين اللي هنتكلم على المناطق بقى او اللاير بتاع السكين دلوقتي يبقى ايه هي الفرق ما بين الكراست والسكيل الاثنين يعني إيش لكن الكراست هي عبارة عن mass of dry fluid يعني فلويد ونشف سواء بقى كان إكسودات او بص او بلاد يبقى فلويد ونشف على السكين اسمه كراست او سكيب نفس المعنى السكيل هي عبارة عن mass of يعني جزء من النسيج مات وعمل قشره اسمه سكين بعد كده برضو في حاجتين قريبين من بعض اللي هي الايروجن يعني إيه يعني لوكالايزد لوس يعني لما بتهيل ما بتعملش سكارنج لكن إيه هي هي عبارة عن بسكارنج مش فاهم حاجة يعني إيه بالضبط كأنه واشد مثلا بيشلق دقنه وتعور تعويره خفيفة فبعد أسبوع أو أسبوعين بتهيل تاني وما ببقىش في فيبروزز ولا أي حاجة وببقى الجلد طبيعي وما بتحسش بأي اختلاف في السكن لأن حصل قطع أو قروجا في السكن بس فوق لي... اللي هو البيزا لير لأن البيزا لير هي المسؤولة عن نمو كل الطبقات اللي فوقها فطرامة هي ما مماتتش أو ما تجرحتش أو ما تعورتش هتقدر تخلق خلايا زينا خدنا في البسولوجي وترجع تاني تعمل regeneration زي الأصل بالظبط يبقى erosion هي عبارة عن كان واحد تخربش زي خربشة قطة مثلا يبقى erosion هو عبارة عن localized loss of ذا epidermis above ذا bezel layer وبما أن ما قطعتش ال bezel يبقى تقدر ترجع تاني وتتخلق تاني يبقى احسن regeneration يبقى بتقيل ايه without scoring طيب ايه هي الالثر احنا قلنا ال زي خربشة قطة الالثر بقى زي عضة كلب حصل localized full thickness loss of the epidermis and the dermis. يعني ايه يعني قطعت حتة كبيرة من الدرمس والإبدرمس يعني قطعت البيزل خلير اللي هي المسؤولة ان هي تخلق الخلايا اللي فوقيها فما عادتش قدر تخلق الخلايا اللي فوقيها فهتهيل بايه بفايبروزي يبقى الايروجين هي عبارة عن ايه زي الخربشة وهيل وزوت سكارينج لكن الألصر شت غويتة وبتهيل بسكارينج السكار بقى تعرفه ايه السكار هو عبارة عن اي سكين انجري ويهيل ب مهما كان السبب يبقى اي زي مثلا واحد اتعور تعويره جامده التعويره دي حصل لها هيلنج فيبروزيس واحد وقع على ايده وايده كده يعني ايه اتعور تعويره جامده هتعمل قشره فهتهيل ازاي هتهيل عن طريق ان تكون اسكار يبقى الاسكار هو عبارة عن هيلنج اوف انجيرد سكن بيتكون معاها فايبروس ماشي طيب في بعد كده حاجة اسمها حاجه اسمها الكوميدو ايه هو الكيم... الكوميدو الكوميدو الكوميدو او ال... او الكيمودون اللي هو الكوميدو الكوميدو دوت التعريف بتاعه مهم جدا وبيجي كتير قوي في الامتحانات ويعني بيتسئل كتير الكوميدو هو عبارة عن بلج اوف كيراتين اند فيبر بتبقى موجودة في دايليتد بايلوس بيشياس يعني ايه عارفينها ترى دائما في ظهر الانسان كده تلاقوا حتى بتحسني غم طلعة غم الشعر او طلعة في وسط منشأ الشعر هي عبارة عن بلغ بلغة يعني حاجة كلام كالكع من حاجتين ايه هما الكروتين والسيبم موجودة فين موجودة في دايليتت بايلو بيشا بورف عارفين الشعرة وهي بتطلع كل شعرة سبحان الله ربنا خلق لها ال ال الدهنية اللي تغذيها وتطريها علشان ما مت يعني ما تنشفش فالفتحة دية لو ما تبقى dilated ممكن يترقم فيها الكراتين والثيبام وتعمل البلغ ده اللي هو الكوميدو يبقى هي هو الكوميدو هو عبارة عن bulg of kraten and ثيبام موجود هنا في dilated bylo specious orifice كلمة bylo ديت يعني شعره يبقى الكوميدو هو عبارة عن ايه الكوميدو هو عبارة عن bulg of kraten and ثيبام in dilated bylo specious orifice طيب في بعد كده البارو او الفارو اتنين نفس المعنى هو عباره عن سوبرفيشال تانل ان ذا كوزد باي مايتش ويتش أز بلاك دوت ات ذا مثلا ألم او بلاش ألم مثلا سن برجل وقمت تحت الجلد بتاعي وحاولت احفر نفق زقته تحت الجلد ايه في المنطقة بتاعه ايه اللي هو ايه في لو جيت أنا بص عليه من اليمة التانية أو حتى شلته بتاع هلاقي إيه في علامة جوه في في حاجة اسمها الميت خدناه في البارا نوع من أنواع الحشرات بتعمل طانل بتعمل إيه نفق كده أو غروف تمشي فيه تحت الجلد فأنا لو جيت أبص عليه هلاقي فيه بلاك دوت في نهاية النفق ده هو البيت أو الحشرة دي يبقى إيه هو تعريف البارو هو عبارة عن superficial tunnel in the skin caused by my which I appear as black dot as the end of the bar فيه بعد كده حاجه برده هنتكلم عنها اللي هي البلايك البلايك هو عبارة عن سيركسكرايبد اريا اوف اب نورمال سكن اب يعني ايه اب نورمال عن السكن ممكن بقى تبقى اليفيتد او ديبريد ماشي ممكن تبقى فيها ببيول او نوديول يبقى البلايك دوت حاجة كده عامة قوي يعني ايه البليك يعتبر حاجة عامة يعني ليه لانه ممكن يكون اليفيتد او ديبريد بتحس ان فيه تغير في السكن ماشي ا برضو في برضو بعض الكتب بتضيف الالوبيشة itself ان هي ليجن نرجع بقى الاسكين ليجن اللي ينلاهم تاني بسرعة كده ويقب الرحل يعني ايه يعني حتة متحوطة مقاسها اقل من نص سنتي الباتش حتة متحوطة ومقاسها اكبر من نص سنتي يبقى دي المكيول ودي الباتش طب البابيول البابيول حتة بارزة اقل من نص سنتي طب النديول ديول حتة بارزة عن الاسكين اكتر من نص سنتي طب ايه الفيزيكال حته يعني well في ومتجمع في كيس اسمها فيزيكال بشرط ان هي تكون من نص طب البولة هي عبارة عن فيزيكال بس اكتر من نص سم طب البارتيول اي حاجة متكلكعه اسف مش متكلكعه اي collection بس في باص اللي زي الابسس كده بس الابسس لو تعريف هنقوله كمان شوي. يبقى البطيول هو عبارة عن كوليكشن اوف اللي الباص يعني بعد كده في السكيل Scale والـ هو عبارة عن Mass of D-T هو عبارة عن Mass of درايد Fluid قلنا قلنا السكيل والـ يعني إشرة لكن الفرق بينهم هو منشأ هذه الإشرة الكراست اللي منشأ بتاعها Dry Fluid عمل إشرة سواء بقى Exudate أو Bus أو بلاد. لكن الـ هو عبارة عن Mass من d غالبا بيبقى من الـ Hornilear الكوميدو قلنا هو عبارة عن Bulg of حاجتين ريتين موجودين فين؟ في دايليتد بييروس بيشس البارو او الفرو هو عباره عن سرفيشال تان ان نوع من انواع حاجات كده في الباره حاجة من الحشرات في الباره الاوروجن قلنا الاروجن زي خربشه القطه والالسر زي عضة الكلب الاوروجن حصل لوكالايزد لوس فما حصلش scarring. لكن الالسر حصل localized full loss of the epidermis فحصل scarring. لكن الاسكار هو عبارة عن اي هيلنج لانجرد سكن هيلد بايبراس اتسيلف ممكن نعتبرها اللي هو ايه, إيه الالوبيشيا هو عبارة عن absent of the hair from normally hairy area يعني ده هنتكلم عن الالوبيشيا كموضوع الواحد وكمان شوية بس هي الالوبيشيا حتة من الجلد localized ما عادش فيها شعر بس بشرط يكون نورمالي المفروض يبقى فيها شعر يعني مثلا, مثلا المناخير ما هو ما فيش فيها شعر فلو فقدت شعر ما تبقاش الالوبيشيا الالوبيشيا لازم تكون اصلا في حتة فيها شعر واكتر حتة هي الاسكلب اللي هو ايه فروط الرقص طب ايه هو بقى تعريف الابسس الخراج هو عبارة عن لوكالايز اكوموليشن اوف بيرولنت ماتيريال بس بشرط ان الصديد دوت يكون ديب في الديرمس او هايبوديرمس يعني بعيد عن الجلد يعني تحت الجلد بشرط ان انا ما اشوفهوش في الجلد ده هو الابس لكن لو كان فوق الجلد وظاهر على الجلد بنسميه باسيول ده عشان الام يبقى يعني ايه باسيول كولكشن اوف بيرولنت फ्लूइड اللي هو الباص يعني بس فوق السكن ظاهر وقادر اشوف لكن الابس هو عبارة عن هو طبعا بالنسبة لنا احنا كدكاتره ما بين او ما بين باستيول وابس بس هما بقى في الجلدية لهم ايه يعني معتقداتهم الشخصية في المواضيع دي يعني ايه عشان بس يبقى الباستيول ظاهر على الجلد لكن الابس مستخبي جوه طيب ايه هي أنواع الـ ليجن Legion ليجن Skin legion الأنواع بتاعته في Primary ليجن يعني إيه Primary Legion اللي هو الـ Legion ظهر كده لوحده أنا ما عملتش أي حاجة تغير من طبيعته أو Secondary ليجن اللي هو الـ كان موجود وأنا عملت حاجة خلته يتغير من طبيعته فممكن يغير من اسمه أو يغير من شكله يعني إيه الـ ليجن ليجن طبيعته كده هو من غير ما نغيره لأنا عملت يعني إيه هو شكله كده انا ما غيرتوش بقى سواء بقى انا اتخططه او اجى عليه انفيكشن او انا مثلا جرعته او عورته او اي حاجه ده اسمه البرايمري لكن السكندري هو ليجن اصلا كان موجود برايمري عادي خالص وانا نتيجة ان انا عورته بطروما او اجت عليه بكتيريا انفيكشن او الانسان دايما مثلا زي حب الشباب يقعد لعب حب الشباب وكده بيبدا يغير من طبيعة الايه الليجن نعيدها تاني كده ايه هي الطيب بتاعه السكن ليجن في برايمري برايمري اللي هو زي ما خلقه ربنا هو ده انا ملعبتش فيه ولا بوزت ولا اي حاجة ولا ايجي عليه انفكشن ولا اي حاجة ده اسمه البرائم طيب الساكندري هو كان ايوة ليجن في الاول لكن انا اثرت عليه بحاجة خلته يغير من طبيعته زي مثلا ان انا منضفتوش كويس فحصل فيه انفكشن فغير من طبيعته او جرحته بتروما فغير من طبيعته او بدأت اجرح فيه او كده فبدأ يغير من الطبيعة بتاعته في بعد كده ثلاث حاجات ونبقى خلصنا كل المورفولوجي بتاع على ا اول حاجه حادث ماسكليروزيس سكليروزيس هي عبارة عن هاردنينج وانديوريتد في السكين يبقى السكين زي ايه السكليروز كده تحس ان بقى ناشف شويه يبقى هاردنينج في السكين في سيست تعريف السيست هي عبارة عن اب نورمال ساك كونتيننج فلويد او سيمي سوليد ماتيريال وبشرط ان هو يكون ليها منبرين لايننج اللي هو ايه منبرينس عشان نسميها سيستيو السيستي عبارة عن Abnormal sac containing او سيمي سوليد ماتيريال، وبشرط ان يكون ليها ايه Membranous اخر حاجة حاجة اسمها هي عبارة عن visible dilated small superficial blood vessels وديها حاجة جراحية اكتر اكتر في الجراحة هي عبارة عن visible dilated small superficial blood vessels. حاجة كده عاملة زي الدولة في اولها اللي هتلاقي إيه؟ هتلاقي على, على الجلد فعره صغيرة قوي ورفيعة واسعة شوية لكن هي صغيرة واقدر اشوفها بعيني على الجلد اللي هي التلانجكتافي وبكده اشنا خلصنا المورفولوجي بتاع الاسكن طب ايه يا بقى الاشكال بتاعته بعد المورفولوجي انا عايز اعرف بقى التوزيع بتاعته توزيع التوزيع الليجن ده فبنعرف بقى هل هو موجود لوقاليز ده في منطقة معينة هل هو جنراليز ده في الجسم او هو يونيفيرزل يعني واخد الجسم كله من ايه من رجله الرأس واخر الجسم كله هل هو symmetrical, ولا symmetrical يعني في اليمة اليمين ولا اليمة الشمال واخد مناطق معينة هل يعني قادر اعمل localize للمكان بتاعه مش منتشر في الجسم حتى معينة وبسبب معين حصلت في أيضا من ضمن الأشكال بقى بتاعت أي ليجن إنهم بقى يعني إيه ممكن ياخد لينيار الوقت تلاقي إيه الليجن اللي إحنا قلناه تلاقي واخد صف كده أو واخد خطوط الأشكال ديت دي كلها أو متجمع في جروب أو اسكتر دي متوزع في الجسم كله ماشي بياخد ده إيه الأشكال دي كلها وبكده إحنا خلصنا الحمد لله كل لسكن ليجن لسكن ليجن يا جماعة مهمة جدا هي رخمة اوي في الحفظ وهي ذات اللي بتخليك اول ما تيجي تذاكر جلدات حس انك مش فاهم حاجة ماشي فانا حاولت بقدر الامكان ان انا سهل كذا خلصت الجزء الأولاني من المقدمة هتكلم بقى على الجزء الثاني من المقدمة دلوقتي الكلام بقى بتاع إيه بتاع الأнатومي والفيسيولوجي والهستولوجي بتاع ال الإسكين اللي هو بقى كلام بقى مرجعه على أولى وثانية وثالثة هو م الكلام ما لوش علاقة بالامتحان بس عشان بس يبقى عندك الأساسيات بتاعت الإيه الإسكين عشان تبقى فهم الكلام اللي بعد كده نيجي بعد كده للجزء الثاني من المقدمة اللي هو هنتكلم على بتاع الاسكن اللي هو بقى كلام بقى بتاع أولى وتانية بقى ايه اللي هو الاناتومي والفيسيولوجي والإستيولوجي هو كلام ما بيجيش في الامتحان بس عشان تبقى فاهم انت فين في الاسكن وعشان تبقى عارف بس برضو الحاجات دي هتوظيفها ايه وبتعمل ايه فهتعرف لما تبوض ايه اللي جانا اللي يحصل معايا الاول الاسكن بيتكون من ايب ديرميس وبعد الديرميس كيه حاجة اسمها صدق و تينيا وفي بقى الملحقات بقى بتاعت السكن بقى اللي هو الهير والجلاند والنيفي الابيديرميس بيتكون من خمس طبقات اللي هو البيزالس لاير بريكلز لاير جرانيولاز لاير استريتوم لوسيدم هورني لاير ودينتريتيك سيل كل واحدة نعرف عنها معلومتين بسيط ان البيزل سيلير هي الماثر سيلز اللي بتديني كل الطبقات بتاعه السكن وان سن دي او اتضربت ما قدرش يخلق الطبقات اللي فوقيها يبقى دي الطبقة التحتانية خالص اللي بتولد بقية الطبقات عشان كده قلنا في الفرق ما بين الالتر والأروجين ان الفرق بينهم البيزل سيلير لو اتضربت يحصل الالتر وتلبو فيبروسس يبقى ده البيزل سيلير شوفوا يعني إيه ده هتعرف معلومة واحدة او اثنين عن كل واحدة بس مش اكتر البريكل دي هي عبارة عن بوليجونال سيلز بتبقى مسكة مع بعضها لما بتزيد بتعمل مرض اسمه في برضو سيلز هي عبارة عن من صفين لثلاث صفوف بتبقى بتبقى في بتبقى كلير يعني ايه ممكن تكون non-nupleated او non-granular في الهورني لير اللي هي بقى الطبقة الخارجية خالص بقى من النجل اللي هي ايه حاجة اسمها streitum straight, corneum بتبقى بي لما تزيد بتفصل فيها hypertrichosis لو حصل فيها nuclear retention بتبقى بارا keratos ده كله ما يهمناش يعني خالص اللي يهمني بس معلومة مهمة اوي ان البيزل في اللير هي المذر سيل اللي بتقول بقيه الخلايا لو ماتت او اتضربت او اتجرحت يحصل فيبروس في حاجة اسمها ديندرتيك سيلز اللي هي بعد ديندرتيك سيلز زي ايه اللي هي الميلانوسايت مسؤولة عن عن البيجمنتيشن واللانجر هاند سيل مسؤولة عن الايميونيتي يبقى احنا تاني ثاني الابيديرميس كده بسرعة اللي يهمني في الابيديرميس ان هو بيتكون من خمس ست طبقات اهمهم البيزل سيل لاير موجودة تحت خالص هي المذر سيلز مسؤولة عن انقسام بقية الخلايا لو اتضربت او اتجرحت او اتقطعت يحصل فايبروز لان مش هتقدر تولد الخلايا اللي بعد كده في الميلانوسيت مسؤولة عن يعني البيجمنتيشن اللي هي بقى ايه الميلانين واللانجر هاند سيل مسؤوله عن الاميونيتي في حاجة برده خليه من الخلايا عشان الام سي كيو حاجه اسمها الميركل سيلز الميركل سيلز ديت مسؤولة عن السنسيشن الديرمس الديرمس بيبقى يعني اضخن من الابيديرمس وبيبقى بقى في ايه بلوت فيزلز ونيرف ولمفاتيك وفي الهير فوليكل وبيبقى داخل متعشق جوه الجلد بيبقى عن طريق فنجر لايك برويجيكشن بسبقى تحس انه موجات كده داخله وطلع اه وبيبقى برضه فيها نيرف وفيها كابلة اه بيتكون من كولاجين والإلاستين الكولاجين مسؤول عن انه يدونه الكوة والإلاستين بيتدينه الإلاستيستي وطبعا ده الدرمس لو تعور والجرح بقى يبقى فيه دم وكده لأنه مليان ريتش إن كابيلة الهايدو درمس او اللي احنا بنسميه صابقه فينس اديبوز تيشو او اديبوز كونكتف تيشو هو بيبقى عبارة عن اديبوز كونكتف تيشو ما فيه بقى large blood vessels وlarge nerve عشان كده بقى لو الجرح بيحصل بقى النزيف بقى والإيه والجرح الإيه العميسة اللي احنا بنتكلم عنها ده ده بالنسبة للصابق فينس في الملحقات بقى بتاعه السكين اللي هو ايه الهير الهير بيتكون من ثلاث حاجات أي شعره بتتكون من بابيلا ديت المسؤولة عن الجروس بتاع الهيك ماتريكس اللي هي بتدي الطول بتاع الشافت الشافت نفسه اللي هي المضله والكورتكس والكافيكول يبقى الهير بيتكون من بابيلا اللي هي الحته المدفونة جوه الجلد والماتريكس اللي هي الشافت اللي هي بقى بتدي الشافت يعني والشافت اللي هو الحته بقى دي في الجلاند الجلد, الجلد بيبقى فيه نوعين من الخلايا اللي هي سبيشال جلاند وسويت جلاند السبيشال جلاند اللي هي الخلايا الدهنية بتبقى موجودة في اي حتة في الجسم ما عدا البالم والصول ودي بتجي امسيكيو كتير قوي السبيشال جلاند موجوده في الجسم كله ما عدا البالم والصول بتبقى فيها سيكريتوري بارت وضغط دي كاي غده يعني اللي بتحكم فيها الأندروجين، الفانكشن بتاعت البيشاس جلاند اللي بتطلع السيبم اللي هو ايه الحاجة الدهنية كده اللي بترطب الجلد وبترطب ايه الشعر. سويت جلاند في عندنا نوعين حدثنا اكراين جلاند او الابو كرين جلاند الاكراين جلاند دي تبقى موجودة في اي حتة في الجسم ما عادة الليبيا مينور والجلاند بينز واللي بتحكم فيها يعني السيمباساتيك فيبر الواقي الكولينيرجيك الكراينغلاند ديات موجودة في الجسم كله فهي مسؤولة عن ال heat regulation بتنظم الحرارة. أما الأب وكراينغلاند إديات حاجة لها علاقة بالsex hormones وبتتحكم عن طريق الandrogenic. هي برضك لها علاقة بان هي تنظم درجة الحرارة بس هي في الحيوانات بتطلع ريها لا بتطلع ريحة الرائحة دي تلا علاقة بقى بالإشارات الجنسية أو كده. النيل النيل بيتكون من نيل بلات ده بيبقى لونه شفاف ترانسليوسيت ويبقى فيه فود وفي الكاتيكول وفي البيد البيد ديه بيبقى داخل يعني غائر كده جوه الجلد بيبقى هايلي بسع الاسئلة تيجي على النيل النيل جروس الرد بتاعه الدقين هو عبارة عن واحد ميلي ميتر بردي طب لو انا شلت الضافر خالص يطلع بعد الدقين لو كان ضافر في الايد يطلع بعد ست شهور لو كان في الرجل بيطلع بعد سنة كاملة نيجي بعد كده للفانكشن بتاعه الاسكان ايه هو الفيسيولوجي والسانشان بتاعت الاسكن الاسكن مسؤول عن شوية بقى كلام بقى يعني مالوش علاقة خلص بالامتحانات يعني بس عشان بقى قولنا كل حاجة الاسكن بشمينة اللي هو كذا وظيفة بروتيكشن بشمينة من ايه من, من الاشعة من الاكسترنال انبارومنت من اللايث من, من المايكرو ارجانيزم من الميكانيكال يعني اللي ميكانيكال بروتيكشن كمان regulation اللي هي بنظم الحرارة عن طريق blood vessels وصبغة تانية إيش شو اللي هو التبخر في برضك يعني له علاقة بال السكن له علاقة بال عن طريق تخليق فيتامين دي وبرضك بيخرج الصوديوم والميتاتش والأمونيا إفراز اللي هو excretory function كمان السكن هو مركز الإحساس في sensation له علاقة بال internal زي اللي الاحاسيس بقى والمشاعر الداخلية زي الرعب والخوف والقلق والكسوف وكده له علاقه بالاميونيتي ان هو بيبدا يحافظ على الجسم بتاعي وبيحميه ليه ما هو ايه حاجه يعني البارير الاساسي اللي بيحميني من البكتيريا ان هي تخش جسمي السكن ما هو لو سكنك جنح تبدا البكتيريا تخش لكن السكن بيحمي ان بيحمي جسمي من البكتيريا تخش جسمي زي بقى ايه عن طريق ان الجلد على طول بيبقى دراي بيبقى في حواليه كده زي أسيديك ميديا بصورة بسيطة خالص يعني ما هياش معه الجلد ما هيش قوي بس تحس ان هو ميديا أكتر من نوع القلاين فبيحاول يقتل البكتيريا برضه بيبقى في نورمال فرورة بتبقى موجودة على الجلد ده بتحمي ان الباسوجينيكورجانيز ينمو على الجلد بتاعي في جزء بس عشان الامي سي كيو والتعريفات شوية بسولوجيكال تيرم شوية مصطلحات كده في البسولوجي لها علاقة بلسكين هايبر كيراتوزز يعني ايه يعني الهورني لير بقت سيك بارا كيراتوزز يعني ايه يعني حصل ريتينشن في النيوكلياي اللي موجودة في الهورني لير طب اكن سوزز يعني ايه يعني زيادة السيكنس بتاع البريكل سيل لير طيب إزبونجوز <سؤال> يعني ايه يعني حصل إيدماء إنترا سيلولار في البريكل سيلياير نبسط شوية مصطلحات في البصريجي عشان الم سي كيو يعني ولو زنقت في حتة من دمك شافه يعني عدوم ثانية بسرعة هاي <سؤال> يعني ايه يعني زيادة السكنتس بتاع الهرني ليير باركراتوزز <سؤال> يعني ايه يعني نيوكلياير تينشن في الهرني ليير إلكن <سؤال> سوزز يعني ايه يعني زيادة السكنتس بتاع البريكل سيلياير إزبونجوز <سؤال> يعني حصل إيدماء في الإنترا سيلولار بتاع البريكل سيلياير اما اخر جزء بقى هنتكلم عنه في التوبيكال اللي هو ايه التوبيكال سيرابي اللي هو بقى ايه؟ العلاج بقى بصفة عامة كده شوية كلام صارما برضه فمالوش علاقة قوي بس هنقوله عشان تبقى فاهم كل حاجة ان شاء الله في الجلدية انت لما بتيجي تدي دواء لمريض الجل اللي عنده مشكلة جلدية بتتدي له ايه؟ الدواء بيبقى عبارة عن يا اما مراهم يا اما كريمات او لوشن او كده انا اقول لكم الكلام بس ببساطة بس عشان تبعارفين ايه الفروقات البسيطة غالبا احنا بحب ندي ادوية توبيكل يعني ادوية على الجلد بس اشهرها المرهم الكريم الحنال اه او ممكن ندي ادوية سيستماكة ادوى زي حبوب او خوان او كده فيه برضوك العلاج بالطريقة سيرجيكال لو عنده مثلا خراج تفتحه وتشيله في برضو فيه برضوك في عن طريق الليزر في عن طريق انك تعمل كرمس زي ما في جراحة التجميل ان شاء الله في سنواته اللي هو بتشيل جلده من منطقة وتزرعه في منطقة تانية في الكرايو سيرابي اللي هو التجميل او عن طريق كمان الراديو سيرابي ال أو الفوتو سيرابي. طيب الأدوية بصفة عامة في عندنا اكتف غريدينت اللي هو مادة فعالة. المادة الفعالة ديت مثلا زي المضاد الحيوي أنتيبيتيك أو ما ينفعش على الجلد على طول لازم يحطها على حاجة تشيلها. الفكل. الحاجة الفيكل او البيز ده حاجة كده بحط, بحط عليها المادة الفعالة عشان تشيلها المادة الفعالة زي الكورتيزون او الكورتيكوسترويد الانتيبيوديك او الانتيفانجل الانتي اللي هو الدواء نفسه لكن الفيكل او البيز او الحاجة اللي انا هشيل المادة او هشيل الدواء عليها لازم تكون مام مام مام يعني ما حطهاش على الجلد بتاعي وتبقى توكسك ولا تبقى بتعمل لي اراتيشن تخلي نهرش ولا تعمل لي حاسية طب ايه الفرق ما بين الكريم والمرهم الكريم بيقعد فترات قصيره لكن المرهم بيقعد فترات طويلة هو الكريم هو عبارة عن يعني ايه اويل موجود في مية لكن الايم هو عبارة عن ووتر موجود في في اويل مش كامل المعنى هو المعنى ببساطه ان الكريم بيقعد فتره قليله على الجلد لكن الوينتمنت بعد فترة طويلة يعني مثلا أنا عايز عايز على حسب بقى انت بتوصف للدواء للمريض انا عايز الـ الـ المادة اللي انا اخططها على جسمه تقعد فترة مثلا 12 ساعة يبقى لازم له مرهب لكن انا عايزة تقعد ساعتين او ساعة يبقى اديله كريم في طبعا بقى مستحضرات بقى تانية زي الجل يعني تبقى برضوك زي بردك حاجات تبقى للشعر في البودر زي بودرة التلك بتاعة الاطفال في المعجون طبعا عنده بقى حاجات يعني ايه حاجات خيبة كده ملناش بقى وبيه كده اشنا خلصنا المقدمة اا بتاعة الجلدية هي مقدمة معظمها مجرد بس انك تعرفها او تقرأها مرة واحدة او اثنين في شوية مصطلحات انا تركزت عليها وقلت بس اللي لازم تعرفه وتفهمه جدا جدا مش شرط تحفظه بس لازم تفهمه وتفهم تتخيل معناه وتشوف له صور هو المورفولوجي بتاع السكين بابلجيا بالنسبة للكلينيكال بقى وانت بتفخص اي حالة جلدية الشيت بتاعها هو طبعا ما فيه الشيت جلدية واضح يعني مش في عمرك ما تمتحن على حالة جلدية اقول لك خد بس بسطورة عامة انت لما تجي تفحص جلدية هو الجلدية زبود دا يا جنوزز يعني ايه انا شوف المرض ده مرة واثنين وثلاثة اجا تشوف على عين الا يبقى هو ده المرض هو ده مش عايز اعرف هو ايه يعني ايه مهما حد يوصف لك غير لما تشوف بعينك حتى الصور بردك في معلومة مهمة قوي يعني الصور ما بتغنيش إلا بقى لو كانت صور مصرية ليه الصور الاجنبيه اللي انت هتشوفها في البي دي اف وال والبار بوينت والحاجات دي بتبقى صور أجنبية بيبقى المريض اصلا عنده يعني الليج بتبقى الليجن بتاعته ما بتبقاش إيه ما بتبقاش سيكندري ما بتبقاش انفكتد بيبقى كشف عليها على طول يتعالج على طول ف بتق... يعني لكن المريض بقى المصري زي ما انتم عارفين بيبقى مهمل ودي الحالات اللي انت تمتحن عليها في الامتحان. هيجيلك بالحالة يعني حاله تعبانه خالص هيجيلك مثلا بحالات مثلا استرايسس حالته تبقى متاخره حالات الوورد الحالات ديت بتبقى يعني فلازم تعتمد على انك تشوف الحالات ديت في الراوند او تشوف صور لما تيجي تاخد هستري هو زي اي هستري او اي جنريشن في البطن زي ما انت خدت لازم تاخد ايه؟ history taking كويس لازم تستعمل اللابوراتوري بقى لو انت محتاج examination بس لازم بقى تصف عامة كده في الشيط بتاع الجلدية لازم تاخد بالك من الانسان كده generally هل هو جسم ضعيف، تعبان، خاسس، عنده مرض تاني؟ حاول تتكلم معاه شوف لان في امراض في الجلدية بتبقى لها علاقة بالنفسيه لما بقى نفسيته تعبانة بتظهر امراض ايه برضك لازم تعمل لوكال اكزياميشن كويس قوي تبص بقى على المنطقة اللي فيها ليجن على السكن وتقول لي هي ديت بدأت امتى هل هل هل هي اتش ولا لا هل فيها حرقان ولا لا هل حاسس بوجع وثقل ولا لا بدأت فين في جسمك وانتشرت فين يعني أول حته ظهرت فيها فين وانتشرت فين السبريد بتاعها كان يعني كان بطيء ولا سريع قوي هل لونها اتغير ولا لا هل في حاجات بتزودها هل في حاجات قللتها هل كشفت قبل كده وخدت علاج ماشي هل الهرش مستمر ولا بيروح ويجي بعد كده بقى بتبدأ تاخد برضه جنرال هيلث بتبدأ بقى تشوف هل عنده بقى ايه فيبر او بيعرق او مصدع او كعبان ده معنى انه عنده acute illness لا. او بقى عنده كرونيك illness اللي هو بقى ايه عنده ماليز وانوريزيا ولوسوف ويت ده معنى انه كرونيك بتاخد برضه منه الباست هيستري بتاع السكن بيس اوردر شوف بقى هل كان عندك مشاكل في الجلد قبل كده وخدت لها علاج ولا لا في بقى حاجات في الباست هيستري مهمه جدا لازم تبقى تسال عليها الشيت الجلديه هل المريض ده عنده أزمة ولا لا اللي هي البرونك الالزمه هل عنده الرجيك راينايتس ولا لا لأن البرونكيا الأزمة والالرجيك راينايتس وكمان الدايبيتيكس مهمين جدا في الشيت بتاع الايه الجلديه في برضو بعض الأمراض بتبقى وراثية فبتسأله هل حد فعلتك عنده المرض ده ولا لا هل المرض ده بقى انت بقى بتعرف ده المرض ده معدي ولا مش معدي برضوك لازم تاخذ معاه فاميلي هيستوري في حاجة مهمة برضوك لازم تعرفها Application هيستوري هو بيشتغل ايه هل تفر بره ولا لا بشرب حل ولا لا الرياضات اللي بيلعبها برضوك مهم جدا في الجلدية والتناسلية لازم تعرف منه Sexual هيستوري متزوج ولا لا له علاقات خارج الزواج ولا لا مش عارف كله هو الكلام طبعاً اللي احنا ايه بتاهمينه ده في الآخر خالص بقوم معلق على نوع الليجن الطيب بتاعه الشيب بتاعه الارنجمنت والديستريبيوشن يعني الليجن ده ايه اللي هو بقى نتكلم عنه اللي هو ايه احنا بقى في الاول اللي هو مثلاً مكيو الشيب بتاعها مثلاً سيركولار الارنجمنت بتبقى ملتبول وفي كذا حتة واخده الجسم كله او واخده مثلا دراعه او واخده منطقة معينة الشيط ده بتاع الجلدية ما بي يعني عمرك ما هتنتحن على حالة جلدية في البكاليريوس انك تنتحن على حالة جلدية بس هي دايما ايه الكمبيلين اللي بتجيب مريض جلدية المستشفى او تجلك العياد اول سبب واكتر سبب يجيبلك المريض العيادة هو الاتشنج انه هو حاسس انه بيغرش ثاني سبب اللي هو حاس ان بقى فيه شكله غلط او شكله وحش او حاجة مضايقة مشارطة وش ممكن في الجلبس اه في دراعه في ايده وحاس ان فيها حاجة يبقى اشهر حاجة بتجيب المريض العيادة او المستشفى التاني حاجة اللي انا قلته ده كله كان الجزء الاولاني من الشرح بتاع الجلدية اتكلمت عن المورفولوجي بعد كده اتكلمت على الهيستولوجي والاناتومي والفيسيولوجي والباسولوجي بتاع الجل بعد كده اتكلمت بطريقة مختصرة خالص على الشيد بتاع الجلدية وركزت على الكومبلين وعلى ازاي تاخد منهيستري بطريقة بسيطة وبكده انتهى التسجيل الاولاني اللي هو عبارة عن مجرد مقدمة عشان نفهم بيها الجلدية نيجي بعد كده للبكتيريا الانفكشن البكتيريا الانفكشن لازم قبل ما تذكرها وتقرأها تراجع المورفولوجي بتاع الاسكين ليجن اللي قلناه في التسجيل الاولين بالنسبة للبكتيري الانفكشن احنا في عندنا 8 مجموعات من الامراض اللي هو الامبطايجو والسيولوليتس والستريبت انترتيجو والانجلار كولايتس والفرانكل والقربانكل والإيرثلاس بيهمنا في كل واحد فيهم ايه هو سبب المرض الاتيولوجي ايه هي البرسيبتيتينج فاكتور اللي بتساعد ان المرض يبقى موجود والكلينيكال بيكشر والتريكمينت الاول ايه اللي بيحمي الاسكن من ان يحصل بكتيريا ان فيجن اول حاجة ان الاسكن بيبقى انتاكت ستريطان كورنيم اللي هو الهورني لير بتاعة الاسكن وطبقة الكراسين بتحميه من ان البكتيريا تدخل عشان كده اي واحد بيتعور او بيحصل له انجري مجرد بس ان تبدأ الطبقة دي. تبقى معزولة عن بعضها او فيها جاب بتبدأ البكتيريا تخش وتتكسر جواه اشهر البكتيريا اللي بتعمل بكتيريا الانفكشن هي الستاف والستريبت الستاف والستريبت من اهم الحاجات اللي بتعمل انفكشن في الاسكن وبتعمل امراض نيجي الاول مرض ده نتكلم على كل مرض لواحده اكتر الامبتيجو السبب بتاعه في عندنا من الامبتيجو في نوعين في بالوس وفي نان بالوس البلوز بيعمله الاستاف والمان بلوز بيعملوا الاستاف والاستريب طب ايه هي البرسيبتنج فاكتور اللي بتخلي واحد يجيله الامبيتايجو طبعا لازم تشوف صور للايه للامبيتايجو عشان تبقى فاهم انا بتكلم عن ايه البرسيبتنج فاكتور اول حاجة ان الانسان يبقى عايش في زحمة اوفر كلاودد مال نيوترشن او بور هايجين او اتش سكن ديزيز وديت نقدر نثبتها في معظم امراض يعني اللي عارف في البكتريوس امراض الجلدية ايه هي البرسبتتينج فاكتور في الامراض بتاعت الجلدية اول حاجة اول حاجة البرهايجين واحد ما بينظفش نفسه كويس تاني حاجة ال الاماكن المزدحمة بيبقى فيها الانفكشن بتاعت الاسكن نتيجة الكنتاكت والكلوس كونتاكت بيبقى اكتر البرهايجين وكمان المال نيتريشن ويبقى ان المريض نفسه قاعد مع مريض عنده نفس المرض او عنده skin ديفيز. بالإضافة طبعا كل ما يكون الواحد بقى مناعته ضعيفة زي الديابيتس يبقى ديت البستيتنج فاكتور طب الكلينيكال بكتشر احنا عندنا فيه نوعين من الامتايجو فيه النان بالوس والبالوس النان بالوس بيبقى الكيرتيف وبيبقى موجود في كل الأعمار في التشيلدرن وكل يعني في ما فيش ايج اميون بقى موجود في كل الناس بس هو بقى ايه اكتر في الأطفال بيبقى موجود في الجسم كله ما عدا البالم والصور الشكل بقى بتاع الليجن بيبقى عباره عن سين فيزيكال واحنا عارفين يعني ايه فيزيكال دلوقتي اللي هي ايه ويل ديفايند كولكشن اوف كلير فلويد اقل من نص سنتي بتبقى سين فيزيكال وعلى الرسم يتسهله يعني بارزه او ابده على منطقة محمرة شوي طيب لو حصل عليها انفيكشن هتقلب بباستيول ولو حصل عليها ربشر هتبدا تطلع بث والبص ينشف هيبقى فيها كراست عشان كده هي عبارة عن الكلينيكال بيكشر هي عبارة عن in physical with resume الرسمه تسهله يعني على على طلع على حاجه مشمره ممكن تقلب ببطيول ولو البسيول دي فرقعت هيبقى فيها يلوش براون كراست وقلنا الكراست هي عبارة عن ايه ماس اوف درايت فلويد اللي هو ايه البص النوع التاني من الامبيتايجو اللي هو البالوس البالوس ببقى موجود اكتر في النيو بورب موجود في كل الجسم بيبقى يعني عبارة عن بله احنا عارفين يعني ايه البلة البلة هي عبارة عن بس بتبقى لارج واكتر من نص سنتي بس الحاجة المختلفة هنا ان بيبقى في البلوس بتبقى ما هياش على الرسيمة تسهاله يعني هي عبارة عن بل وزاوت الرسيمة تسهاله لو رب ممكن تدي السين براون كراست اللي احنا ممكن نسميها البلوس انبطايجو بنسميها سيرسينيت انبطايق يبدأ بالنسبة للتلينيكال بيبشر اللي بيهمنا بقى ان هي نان بلوس وبلوس النان بلوس يعبارة عن سين فيزيكال وزق الرسمة تسهله ممكن تقلب ببسطيول لو ربشارت هتطلع يلو براون كراف في نوع تاني اسمه البلوس البلوس بقى موجود في النيوبورن وبيبقى موجود في الجسم كله لكن النان بلوس بقى موجود في الجسم كله ما معادة البالم والسول البلوس بيسبقى عبارة عن بولي وزاوة الرسمة تسهله ممكن ترفشر وتدينا سين بر... يلوش براون كراف. بنسميها سيرتينات امبيتاي. طب ايه هو التريتمنت بتاع اي بكتيريا انفيكشن؟ بصيغه عامة كده احنا زي ما اتكلمنا في التسجيل الاولاني على العلاج بتاع الامراض في الجلدية قلنا ان احنا معظم الامراض بنديها توبيكال اللي هو حاجات زي كريمات ومراهم حاجات موضعيه وممكن ندي سيستميك. فايه هو العلاج بتاع الامبيتاي؟ اول حاجة بندي توبيكل توبيكل اول حاجة لازم نعمل ريموف للكراست لان الكراست, لان الكراست دي فيها بكتيريا وممكن تعيدني ثاني لازم اشيل الكراست. بدي انتسيبتك انتسيبتك مواد مطهيرة ولازم ادي انتبايتك علشان اقتل البكتيريا ولازم ندي كمان تريتمنت في حالات السيفير كيسز بنيدي معاها بقى ريسروميسين لمدة من سبعة لعشر ايام ممكن ندي بيتا لكتان زائد من ضمن العلاج برضو بسيطة عامة في جميع امراض الجلدية برضو تحطها كده في دماغك اي علاج في الامراض الجلدية لازم تعمل treatment of اللي البر... هو البرسبوزينج فاكتور اللي عملت المرض او بتساعد على المرض يعني لو كان بور هيجين يبدأ بقى يستحمى ويغسل وينظف وكده لو كان عنده مثلا مال نيترشان تبدأ تغذيه لو في اوفر كراودت ده ايه يستمى بالنظافة الشخصية وكده ده كده خلصنا الامبتائب برضو بالنسبة للإنبيتيجو في معلومة تيجي كثير او في كيو ان هو ببقى اكتر في الصمر في الخيف وببقى اكتر في الفيميه والنسبة اللي بتيجي منه العيادات بتاعة الدرماتولوجي بيمثل 10% من الحالات اللي بنشوفها في العيادات بتاعة الدرماتولوجي برضو من ضمن الكمبيليكيشن بتاعة الإنبيتيجو ان هو ممكن يعمل أكيوت جلوميليور نفريتس وده حاجة خطيرة جدا لان بيحصل حاجة كده زي عارفين الروماتيك فيفر اللي هو الكروس رياكشن فممكن يعمل إيه يضرب البيزمنت من برين بتاع الكيدني فبيعمل اكوت جلوميريونفرايتس ودوت ذا موست سيريس لان لو حصلت ممكن تقلب رينال فيلر كمان لما الواحد بيهرش في المنطقة اللي فيها الامبيتايجو ممكن ينقل العدوى لمنطقه ثانيه اللي احنا بنسميها اوتو انوكليشن اللي هو ايه بينقل المرض من يعني مثلا من كتفه اليمين لكتفه الشمال وده اكتر حاجة يبقى ده زاموستو كومن يبقى ايه هي زاموستو كومن كومبلكيشن of the impetigo زاموستو كومن كومبلكيشن of the impetigo is auto لكن لكن زاموستو سيريس هي acute glomerion arthritis ومن رحمة ربنا ان acute glomerion arthritis نسبتها قليلة جدا على يعني كومبلكيشن بعد كده نيجي تاني حاجة في البكتيريا انفكشن اللي هو هي السلب بتاعها هي عبارة عن strict infection بتبقى موجودة في الديرمس او الابر سبكوتينيا تيشو عن طريق جرح او اي ابريفن اللي هو زي ايه حاجات والحاجات اللي بتدرس في الشارع كده اللي هو زي الخربشة والحاجات دي يبقى هي عبارة عن السبب بتاعها ستريبت انفيكشن بيبقى موجود في الديرمس او الابر سبكوتينيا تيشو عشان كده من ضمن الكومبليكيشن يعني الكومبليكيشن بتاعتها ان هي ممكن تعمل سبكوتينيا اكسس ممكن تعمل سيبسيميا وبكتريميا فتعمل اعراض توكسيت اللي هي اعراض التوكسيتي اللي هي توكسيميا سيبتيميا فيفر هيريك انسومنيا ماليز كمان ممكن تعمل ليمفديما وممكن تعمل نيفرايتس اهي هي الكومبليكيشن بتاعه الارسبيلز الكومبليكيشن اللي هي ليمفديما ونفرايتس وثابتينيا ابسس وسبتيميا طب ايه هي الكلينيكال بيكتشر هي تبقى موجودة اكتر في منطقة اللي متعرضه للجروح والخربشة زي الليمب والفيس وعلى الابدومينال وول بتبقى موجوده ازاي بنشوفها ازاي هي عباره عن Will market bright red, بليك. وإحنا قلنا تعريف البلاك هو إيه؟ قلنا البلاك هو عبارة عن circumscribed area of abnormal skin بتبقى elevated أو brain. اللي إحنا قلنا إياه بتبقى abnormal skin ممكن يبقى معها كمان vesicle أو bulli آه ممكن آه لو مت عالجتش كويس وأحملناها بتصيب في الآخر بجيمنتيشن على اليسكين يبقى تاني الكلينيكال بيكشر بتبقى موجودة أكتر في الفيس والليم والالأبد من الوان بتبقى عبارة عن ويلد ماركت برايت ريد الرسينتال بلاتك ممكن يبقى في عيادة فيزيكلي أو بولي لو مت عالجتش كويس ممكن تسيب بجيمنتيشن في الكومبليكيشن بتعتها هي ليمفديما نفراتيس سابق وثنيس آبسس وممكن كمان تعمل فيتسيميا وتعمل أعراض التوكسيست توكسيمية. طب العلاج بتاعها إيه العلاج بتاعها أنا بخاف من التوكسيميا وبخاف أن يحصل نفرايت وبخاف أن يحصل أبسل فلازم أعمل ريس يبقى أول حاجة ريس زائد ياخد مضاد حيوي جديد إيه هو المضاد الحيوي ياخد بنسلم أو زائد الحاجة العادية اللي إحنا قلنا هنقولها في كل العلاجات بتاعت البكتيريا انفيفش اللي هو إيه نمنع الـ إيه البريدس بوزنج فاكتور سواء بقى ال overcloud أو هو كونتاكت مع H بيرس. نيجي الرقم ثلاثة اللي هو cellulitis. cellulitis هو عبارة عن acute infection اوف الديرميس dermis اللي احنا بنسميه اللي هو الصابق تاني اكتشوع. السبب بتاعها هو the streptobioجي يبقى السبب بتاعها ال the هي عبارة عن الديفايند retender swelling of skin من السكن وبتبقى ايه ممكن كمان تعمل لينفادينايتيس ولنفانجايت ممكن تقلب بسادرفي يحصل فيها همرا... اللي هو ايه ممكن تقلب بجانجرين في السكن ممكن تعمل كمان سرومبوزيز ومنونجايتس عشان كده تعتبر السيلولايتس حاجة very dangerous وتعتبر حاجة خطيرة لان هي بتعمل ايه ممكن تعمل سرومبوزيز ممكن تعمل منونجايتس ممكن تعمل توكسيميا العلاج بتاع السيلولايتس هو نفس العلاج بتاع الاريسبلز اللي هو عبارة عن ريست وبنسلين واريسروميسين ونبدأ نبعد ايه؟, ايه نحاول بقى نحسن اللي هو هي المال نيتريشن والبور هيجين وايه يبدأ الانسان كويس. ويأكل كويس. عشان حالته تتحسن ولازم ياخد الدواء بتاعه يأخذ توبيكال وسستيميك ده بالنسبة بعد كده رقم أربعة اللي هي ده بتبقى عبارة عن السبب بتاعها هو عبارة عن في فولد اللي هو التناد بتاع الجلد. السبب بتاعها اللي عملها هي من اسمها استريبت يبقى استريبت طب هي الكلينيكال عن لونجيتودينال فيشر كان حاجات كده في السكن بتبقى بالطول بيبقى السكن معاها بيبقى ريد وبيبقى وممكن تلاقي عليه ح... يعني حاجات كده ان حبابه اللي هو السكن بيبقى ريد وبيبقى العلاج بتاع الستربت انترفيجو هو عبارة عن حاجة فيها بكتيريا يبقى العلاج بتاعها Antibiotic, antibiotic ده بالنسبه لستربت انترتيجو بيبقى عبارة عن سكن فولد انفلاميشن الكلينيكال بيكتشر بيبقى لونجيتودينال بين في بيبقى السكن بتاعها بيبقى ريد عليه توبيكال وتوبيكال يعني بعد كده رقم خمسة الانجلير هي السبب بتاعها يا إما استرتف يا إما كنددا أو إلذ فيتامين بي 2 الكلينيكال بتبقى عند, عند الانجل كده بتاعي في النوز هنلاقي عن حاجة مش مرة كده مسيريتت كراست ممكن تبقى عند النوز انجلي بتاعتها كراست او ممكن نلاقي اكسيوديت على الماوس أنجل طب العلاج بتاعها بنعالج البسيديت فاكتور بتاعتها وبنحاول ندي بيتامين بي 2 عشان من ضمن الأسباب بتاعتها نقص فيتامين بي 2 ممكن كمان ندي توبيكال انتي مطهر ممكن ندي كمان ستيرويد وممكن ندي انتي مونيليال عشان الانفكشن اللي حصل مونيليال انفيجن أهم حاجة بيهمني فيها هي الإرثيمة مصيريشن والكراست والإكسيوديات عند الموس أنجل واحنا عارفين إيه هو تعريف الكراست قلنا إن الكراست هو عبارة عن ماس أوف درايد فليويد اللي هو البص دوت لما هينشف هيعمل كراست وقلنا إيه هو الفرق ما بين الكراست والسكيل الكراست قلنا الاثنين يعني إشرة الكراست سببها ماس أوف درايد فيليود يعني فليويد ونشف زي الإكسيوديات أو البص أو البلاصر لكن الاسكيل هو عبارة عن ناس من ديت تيشو يعني نسيج ميت عمل تيشو بالنسبة للعلاج بتاع الاندويركلايتس لازم نديله فيتامين بي تو ولازم ياخد توبيكال انتيبيوتك ولازم برضو كياخد استيرويل باعتبار ان هو ممكن يكون حاجة لها علاقة بالمناعة بعد كده رقم 6 الفرانكل او البويل السبب بتاعها انه بيحصل استاف انسيكشن في البيلوس بيشس أباريتس اللي هو إيه في الهير فوليك اللي هو إحنا قلنا إن الغدة إن الشعره وهي طلعة بيبقى معها غدة دهنية وفي غدة عرقيها جنبها ذا اسمه الأباريتس اللي هو إيه بيلوس بيشس أباريت فبتحصل إن ستاف إنفلكشن طيب مين أكتر ناس عرضة للفرانكل أكتر ناس عرضة للفرانكل هم الضيبيت الناس اللي منعتهم ضعيفة الناس اللي عندهم أنميه الناس اللي عندهم malnutrition الناس اللي عندهم فتigue وارها كمان الناس اللي ببقى عندهم الغدد, الغدد الدهنية بتبقى شغالة زيادة عن, النز... عن اللزوم اللي هو السيبورية اللي هو بتطلع صيبهم كتير طب ايه هي الكلينيكال بكتشر اشهر اماكن بتبقى موجودة فيها بتبقى موجودة في الفيت وفي النك وفي الارم وفي البتوك بتبقى عبارة عن الديول بتبقى بين في الوطندر بعد كده لو ما تلحقتش او قلب الدقب ساكندري ممكن تعمل كوميدو واحنا قلنا ايه هو تعريف الكوميدو الكوميدي قلنا التعريف بتاعه هو عبارة عن بلج من حاجتين الكروتين والسيبم بيبقى موجود فين في فهو بيحصل الكوميدي ممكن تبقى single او multiple طب العلاج بتاع الفرانك الايه العلاج بتاعها ممكن يبقى بندي بيتا لكتان نحاول نحسن الحالة بتاعة المريض لو سواء بقى عنده انيميا عنده ديابيس عنده سيبورية عنده مال نيتريشن وممكن نعالجه بقى سيرجيكال لو كانت الحكاية كتير وزيادة عن اللذوق ممكن كمان الفرانكل ممكن تعمل سكين دامج لانه بتبدأ تبوص في السكين وتبقى اكتر عرضة ان تخلي السكين يحصل فيه انفكشن اكتر لانه بتخترف ان السكين لازق في بعضه فبتسمح بدخول بكتيريا تانية والمريض اصلا بقى مناعته ضعيفة او عنده ديابيتس فبتجيله مشاكل تانية طبعا بندل بيتها لكتام ممكن كمان نعمل طبقة ال يعني تريتمنت ممكن نعمل غود فومنتيشن ممكن نعمل إنسيجن ودرينج ونفتح ويفاضي كجرح أما الكربانكل الكربانكل هو عبارة عن إيه هو زي الفرنك الكربانكل بقى ببقى استاف إنفلكشن في البايلوس بيشرس جلاند بيبقى موجود برضو في الناس اللي عندهم ديابيتيس وملنو إنتريشن والناس اللي بتاخد استيرويد كتير أو مناعتها ضعيفة سواء بقى يعني مثلاً عمل رينال ترانس بلانتيشن وبياخد أدوية بتقلل المناعة فهو اكتر في الناس اللي مناعتهم ضعيف. الكلينيكال بكتير بتاعت الكربونكل هي بيبقى عنده ريد هارد هام بتبقى حاجة كذا محررة وبتبقى هارد شوية بتبقى لها ملتو بالفورفيت بتبقى موجودة عند البيلوس بيشل غلين بتبقى اكتر موجودة في الباك وفي النك وفي الهيب والصاب ماشي. العلاج بتاعها بتلكتام وممكن تبقى سيرجر يعني نقدر نقول ان الفرانكل والكربانكل الاثنين بيبقوا موجودين في مين؟ في الناس اللي منعيدها ضعيفة زي الضيابيتس والانيميا واللي بياخد ادوية فيها كورتيزون بس الفرانكل بتبقى موجودة في الفيس والنك والباتوك لكن الكربانكل بتبقى موجودة فين بتبقى موجودة في الباك أو في زانك وفي الهيب وفي الصال الفرانكل بيبقى نديول وبتقلب بكوميدو لكن في الكربنك الاول ما بتبدأ بتبقى ريد هارد هام يعني حاجة كده متكتعه وشوية كبيرة شويه العلاج بتاع الكربنك ممكن يبقى سيرجيكال انك بنعمل انتيجن ودرينج ونفضيه ممكن كمان ندي البيتا لاكتام بعد كده رقم 8 اللي هو الاريسلاما الاريسازما الاورجانزم اللي بيعملها حاجة اسمها كورني بكتيريا مينديوزيوم ما اعرفش يعني مط... يعني مش عارف نقطه بالظبط ايه الواحد كورني بكتيريا من أنثوسيم ده بيعمل ايه؟ هو بيعمل إن مع الـ... مع السكين فبيبوظ ال الطبقة الخارجية من السكين فبيحصل ده مع ايه؟ بيبقى oil well defined brown scale بيبقى موجود في الأظافر أكتر من the child. بيبقى أكتر مكان له في the فولد عشان كده بيبقى موجود أكتر في الناس الأبلةتي الناس الفاتي اللي عندهم كمان داياريتس بيبقى وبقى موجود اكتر في يعني ايه في المناطق الرطبه زي المناطق ال ورم او اللي فيها الرطوبه عالية ما موجود في الاماكن الصحراويه بنشخصه ازاي عن طريق الوود لايت الدفرنشال دياجنوست بتاع الارثرازما هو التينيا كروريز والتينيا بيديز والبتريز فيرسيك كلر وده هنشرح كل واحدة منهم في في الموضوع بتاعها طب علاج الارثرازما ايه بندى توبيكل ميكونازول ممكن ندي كمان توبيكل إرسروميسين أو تيترا سايكلين وبندى أنتي بكتيريال سوب اللي هو صابونة ضد البكتيريا وبنعمل بلوشن في دواء كمان اسمه سوديوم فيوز ده برضو بيعالج الإرسرازمة بس أهم كلنا في الإرسرازمة إن هي عبارة عن بسكيلي باتش بتبقى موجودة في الناس الأبيض الناس اللي عندهم بابيت بنشخصها بالوود لايت الوود لايت هو اسم العالم اللي اكتشفه او اللي عمله اسمه وود زي مثلا فتح الباب هو اسمه دكتور خشب هو اسمه كده يعني اسمه وود مش بنفحص على خشب ولا حاجة لا. هو نوع اللايت اللي احنا بنفحص بيه الراجل اللي اكتشفه اسمه وود لايت هو لايت عادي خالص بنفحص بيه للسكين كده احنا قلنا 8 من عشرة قلنا 8, 8 باكتيريا انفتشن لسا لنا اثنين بس لسا لنا التي بي والليوبروسي هنتكلم بقى هعيد التمانية اثنين بسرعة النقطة المهمة الاندطيبه هو بالوس ونان بلس. الكلينيكال بيكتشر اللي بيهمني فيها ان النان بيبقى سين فيزيكال ودء الرسمي تسهله لو حصل لها رابشر ممكن تقلب باكتيروت رابشار هتدي كراست طب البلوس البلوس امبيتاجو ببقى اكتر في النيو بور موجود في الجسم كله بتبقى عبارة عن بولي واوت الرسمه بتاعها بنسميها سيرسنيت امبيتاجو العلاج بتاعها ايه قلنا ان من ضمن العلاج بتاع الامبيتاجو ان احنا لازم نشيل الكراست ديت ندي انتي سيبتيك وندي انتي بايوتك وبندي سيستميك انتي زي البيتا لاكتام الايرث بيز ديت هي عبارة عن ستريب انكشن بتبقى موجودة في الديرمس والابر بارت من الساركوتينيال تيشو نتيجة ووند أو إبريشن عشان كده بتبقى موجودة أكتر في الأماكن اللي بتبقى عرضة للجروح زي الليمب والفيس والأبدوا من الوول بتبقى عبارة عن ويل ديماركت برايت ريد الرسمية بالك بتبقى فيها أو لو ما كويس بتبقى فيها بيجمنتيشن خطورة الإرسبيز إن هي ممكن تقلب ك تعمل نفراتيس أو أو العلاج بتاعها ريت وبنسيلين وريسفيرمايس. السيلوليتيس هو عبارة عن استريبت في بتبقى ريد وتندر. في بيبقى معاها ان هي ممكن تعمل سرومبوزز من او تعمل باص. العلاج بتاع السيلوليتيس مجرد برضو مضادات حيوية بنسيلين وريسفيرمايس زائد رست. هي عبارة عن Trift <تريفت> Infection في السكين فولد بحصل فيها Inflammation Clinical Picture بتاعتها Longitudinal بين Fissure بتبقى Skin الSkin Acid بيبقى عليك راغ العلاج بتاعها Tobical Antiseptic وتبقى بيبقى عبارة عن السبب بتاعتها Strift او الكانديدا او ال فيتامين بي 2 Clinical بتاع Angler q بيبقى عبارة عن Erythema و Maceration بتبقى موجودة عند الماوس أنجل العلاج بتاعها بنتدله فيتامين بي 2 وتوبكال أنتبيوتك وسترويد وأنتي مونيليان الفرانكل آآ بتبقى عبارة عن استاف في البايلوس بيشيس أباريتس بتيجي أكتر للناس اللي عندهم منع ضعيفة ديابيتس أو أنيميا أو من نيتريشن أو الناس اللي عندهم كمان زيادة في إفراز السيبم الكلينيكال بيكشار بتبقى موجودة في الفيس والنك والأرم والبتوب بتبقى عبارة عن نديول بتبقى ريد بتقلب ب ا ممكن تبقى سنجل او مالتيبل العلاج بتاعها البيتا وممكن سيرجيكال ان احنا بنفضيها ونشيلها بالكربانكل زي الفرنكل بالضبط بس بتبقى ريد وهارد هوم بتبقى موجودة اكتر في الباك والنك والهيب والصاي علاجها البيتا ممكن الكربانكل لو ما يعني يحصل بتبقى ايه بتبقى في مالتيبل ممكن تقلب بالثر لو حصل فيها نكروزس الاريسزم اسم الاورجانزم اسم بايخ كده كورني بكتيريا ميمينتيوزيوم بيبقى موجود اكتر في الناس الاوبيز الديابيتس اللي عايشين في المناطق اللي فارطوبة طوبه ماببقاش موجود في الاماكن الصحراوية بيبقى فيها سكيلي بنشخصها بالوودز لايت الدفرنشال دياجنوست بتاع الارثرازما هو البتريا ديسيرسيفالر والتينيا كروريز والتينيا بيز العلاج بتاعها توبيكال وممكن ندي سيستميك او انتي بايوتك بندي اريثرومايسين او البيدرا <سيكيك> بعد كده نيجي لرقم تسعة في البكتيريا انفيكشن اللي هو تي بي اوف ذا سكن اللي احنا بنسميه او عشان لو جالك في الام سي اسمه لوباس بلجارس كلمة لوباس بلجارس تساوي تي بي اوف ذا سكن ماشي السبب بتاعها في حاجة اسمها مايوبكتيريوم جيفركلوزس اللي هي البكره بتاعه الكبير اللي درس في الشيست بس ان احنا هنا هيمنه في الجلدية الكلينيكال بيكتشر اللي بتبقى موجودة في السكن ما لناش دعوه بقى ايه باللانج والكلام بتاع اللانج وكده يعني اللي يهمنا السكن في عندنا نوعين في الترو تي بي عن طريق انفيجن للتي بي باثولاين للسكين وفي تيبركلويد اللي هو الرج ريسبونس تو ذا توكسيك بس بلغارس هو ذا كومونست فورم اوف تي بي ان ذا طريقة العدوى ياما اكسوجينوس عن طريق Direct Inculation او اندوجينوس عن طريق Direct Invasion او عن طريق Blood String طب ايه الكلينيكال بيتشار؟ بيبقى موجود اكتر في الفيس واللمب والبطق والميوكاس ممبرين القالر بيبقى بتبقى Progressive بعد كده بيحصل Spontaneous Feeling تخف لوحدها. فبس ممكن تهلبو فيبروز الليجن بقى على السكن وهو ده اللي بيهمنا في التي بي في السكن بتاع الجلدية ان بيبقى أبل جيلي نديول أبل جيلي نديول بتبقى ويل well ديفايند بتبقى ريد وبلايك ممكن تبقى سوفت نديول يبقى ثاني الليجنز الحتت بقى هي اللي بتهمنا في الجلديه اللوبسال جارف اللي هو التي بي في السكن بيبقى أبل جيلي نديول ويل ديفايند بلايك ممكن تبقى سوفت نديول طب ايه الكمبليكيشن ان واحد يجيله تيبيه في الاسكن اول حاجة ان بيحصل بشكل واش ممكن تقلب بسكويمة سيل كارسينوما ممكن تقلب بسمول سيل كارسينوما لان احنا عارفين ان السرطان من ضمن اسبابه الكورونيك ارتيشن فيحصل كورونيك ارتيشن في الاسكن فيقلب بايه بكارسينوما ممكن كمان اه تعمل مشاكل نتيجة ايه العدوى وانها تبدأ تنقل العدوى وطبعا بقى إيه؟ لو كان واحد بقى عنده دروبليد انفيكشن ممكن يعدي ناس وكلام اللي احنا عارفينه ده العلاج بقى بتاع التب في السكن هو نفس العلاج بتاع التبي العادي خالص اللي احنا عارفينه بس هندي بقى توبيكال وسيستميك بندي ريفامبيسين ايزونيازايد وستربتومايسين اللي بيهمنا في التب في السكن هو اسم الليجن هو عبارة عن ابل جيلي نوديول بتبقى ويل ديفايند بليك وبتبقى ممكن تبقى سوفت نوديول الكومبليكيشن بتاعتها ان هي ممكن تعمل فيجر من ممكن تقلب بسكويما سيل كارتينوما ممكن تقلب بـ بسمول سيل كارتينوم ده اللي هي في التبيت ده على سكين. نيجي بقى لآخر حاجة رقم عشرة اللي هو الليبروسي من البكتيريا الإنفجش. الليبروسي هو عبارة عن هي الليبروسي ده هو عبارة عن غرانيلوماتس ديزيز كوزت باي مايوبكتيريا الليبرا اسمها الليبرا لأن مفردها ليبري. ممكن تبقى في برايمري وفي سكندري البرايمري افكت البريفرال نيرف السكندري بيبقى افكت للسكن هو بيحب يافكت في البريفرال نيرف الشوان سيل هي ده التارجت سيل اللي بيحب يضربه هل التب... يعني هل الليبرتي ده مرض سيستميك ايوه هو سيستميك بيحب يافكت كل الجسم ما عدا حدتين ودي تي ام سي كيو يعني هو الليبرسي عباره عن سيستميك ديزيز افكت كل الجسم ما عدا الـ CNS والـ Lung فنحن مش عارفين السبب ليه طيب ايه هو السورس بتاع الـ Infection اول حاجة Untreated Open Case يعني حالة ما تعالجتش ولسه يعني بتعدي الناس بس بشرط ان لازم يحصل حاجة اسمها Burlonged Close Contact لازم يحصل ما بينك وما بين الايه المريض يعني مش مجرد بس نتسلم عليه لا لأن البكتيريا دي تعتبر ضعيفة جدا فلازم يحصل برولونجت كلوز كونتاكت مع الايه يعني المريض اللي انت بتعاني منه عشان كده العدوى مش زي ما احنا فاكرين ان مجرد ان هو يعطس في وشك او ان انت تلمسه انك تتعدي لا فهو لازم يحصل برولونجت كلوز كونتاكت ايه اكتر حاجة بسبب العدوى عن طريق اللي هو ايه عن طريق الرسبييرات ريسستنت عن طريق الدروبلت انفيكشن المرض ده تعتبر في دول كتير قوي وموجود في مصر للأسف أكتر دولة موجود فيها موجود في الهينج بالنسبة للإنكوبشن بيريود هي عبارة عن من ثلاث لخمس سنين وده تعتبر مدة طويلة جدا ممكن المريض يعد في الفترة ديته محدش واخد بال عشان كده درسته في الكوميونيتي بقى اللي هو الإيرلي دياجنوزز وإنك تعزل المريض والكلام اللي انت سمعتوه في الكوميونيتي هنا ما يمنوهش خالص كل جلديه اه ممكن كمان في عندنا ثلاث انواع من الليبروسي في تيبركلويد في لبروميتوس وفي بوردر لايك هنتكلم عن كل واحد الواحد الاول واحد التيبركلويد ليبروسي بتبقى الامميونيتي كويسة جدا يبقى معناه يعني ليه لان الجسم قدر يخلي الماي بكتيريا لبرا يبدأ يحوطها ويحافظ عليها ويعزلها فبتعمل تيبركل تيبركلويد. ده معناه ان المناعة كويسة بس هو للأسف اللي infected بيحب ايه؟ يأفكت النيرون بيضرب النيرف هيلز بيضرب النيرف بيعمل بين في الاول بيحصل بين بعد كده بيحصل loss of sensation لانه هو ضرب ال ايه النيرف وبما انه ضرب النيرف العضلات مش هستتحرك فيحصل muscle atrophy بيحصل contraction في الهند وفي الفود بتبدأ ليه؟ لان العضلات ضعفت ودمرت فبيحصل contraction جامل ممكن يبقى فيها بيحصل كمان على الاسكن نلاقي بليك ممكن نلاقي بقى solutari أو فيو ارثيميتس hypo-pigmented وممكن نلاقي hyper-pigmented اللي هو بيحصل ايه حاجة اسمها لغبطة في الميليانين بيجمينت فهنلاقي حيثة hypo-pigmented وحيثة hypo-pigmented السنسشن بيبقى مافيش سنسشن خالص بتبقى موجودة ممكن تبقى موجودة في الجسم كله في الأجزلة في الجروين في السكال في البرينيام في كل الأماكن لو عملنا هيستباستولوجيا هنلاقي عبارة عن هنلاقي فيها linfocyte تمام لو عملنا بكتريولوجي تيست مش هنلاقي ايه الليبرا بت اللي الليبرا بالنسبه للليبرامين كده زي التي در... اللي هو تيست كده م... معنى ليش ان ان بس للأسف المرض في ديه يضرب الن... اكتر في الاول بين بعد كده بيفقد الاحساس بيبقى loss of sensation بما ان الـ nerve الضرب بيبقى العضلات ما عادش بيروح لها انيرباشن. تبدأ يحصل فيها ضعف وضمور يحصل أتروفي في المسل تبدأ ان العضلات يحصل فيها بتاعت الـ hand والفوت يحصل فيها اللي هو الشكل بتاعها يتغير نتيجة contraction ممكن يحصل فوت drop كمان ممكن نلاقي black solitary of you arcinitas, hypo-pigmented black بيبقى فيه loss of sensation اللي هو بقى إيه. temperature والdeep sensation لو عملنا البرامين تيست هنلاقيه سترونج بوزيتيف ثاني نوع من الليبروسي اللي هو ليب بروميتس ليبروميتس ليبروسي ده معناها ان هو لو اميونيتي ان المريض ده مناعته ضعيفة بيصيب الاول سكن بيحصل بقى مكيول وبيحصل نديول بس بيبقى لسه في احساس شوية لان النيرف بتضرب بس متاخر هنلاقي فيه لوس اوف الاوتر ثلت بتاع الاي هنلاقي الحاجة ثلته الاخير طاير مش موجود ممكن يحصل نزك كولاب، بيحصل برضه بابيول ونديول، وبيحصل هايبر بيجمنتيشن. بالنسبة للآي بيحصل كرياتيتس، وبيحصل آيرس آتروفي. الآيرس بيحصل في الدمور، بيحصل بقى ديسس بتضرب في الليبروميتاس لأن الإنسان هنا معناته ضعيفة، فممكن يحصل بقى العقم وغينيكوماتش. لو عملنا الليبرامين تيست هنلاقي نيجاتيف. يبقى تاني نعيد تاني كده اللبروميتا هو عبارة بيبقى معناه ان المرض او المريض يعني عنده لقمينة منعته ضعيفة بيضرب الاسكن بيحصل ماكيول ونديول بيبقى النوز بتبقى كولابسد بعد كده بيضرب النيرف بس متأخر شوية بنلاقي بقى العين بتضرب والتيستز بتضرب العين هيحصل فيها كرياكايتس وايريدو أما التست ستبدل بيحصل إيه استرولتي وإيمدوكانس وغينيكو مصطية لو عملنا البرامين تست هنلاقيه نيجاتيب أما البردر لاين ده النوع الثالث من الليبروسي هو نوع ميكس ما بين الاثنين بيبقى انترميدية في كل حاجة انترميدية في ان هو يضرب النيرب وانترميدية في ان هو يضرب الاسكن بس أهم كلمة فيه ان بيحصل أنيولار ليجن بزر شيب بزار شيب سيلز بنلاقيه متنطور في الجسم بشكل عشوائي وهو دايماً بيحب يصيب لسكن وبيصيب النير وكل حاجة فيه ميكسيت بقى يعني هو ايه اهم حاجة كلمة بيزار شبخل بنلاقي ايه الشكل العشوائي ولو عملنا الليبرامين تيست هنلاقي ويت بوزوطيب او ويت نيجا لو عملنا هست بصولي هنلاقي الخلايا فيه ميكسيت طب ازاي بقى بنشخص الليبروسي بنشخصه عن طريق بناخد عينة من الاسكن بنسبوكها لزيل ميلس ممكن ناخد نزل سمير بناخد عينه من النوز في حالات الأوبين كيس ممكن ناخد كمان سكين بايوبسي وديات مهمة جدا انك تاخد سكين بايوبسي ممكن ناخد نيرف بايوبسي بس بشرط انه يبقى من سوبرفيشيال ويكون سنسوري نيرف لانه بيضرب اكتر السنسيشن طب العلاج بتاع الليبروسي ايه بندي ريفامبيتين ودابشن وفي دواء الماني بس هو للاسف مش موجود في الاسواق المصرية بس هو دواء رائع جدا وغالي قوي يعني بس هو احسن علاج لليبروسي اسمه لامبرين اللامبرين دوت في ميزة إن هو بكتيريوستاتيك وكمان انتي انفلاماتوري وبقدر فعلا يقتل البكتيريا وبيحافظ على الجزء اللي باقي من الجسم ولسه ما حصلش فيه مشاكل طب ايه هي الكومبليكيشن بتاعة واحد عنده الليبروثي اول حاجة ان ممكن يجيله تراوماتيك ألثر ما له بون دامج ممكن يحصل له ضعف في, في النيرز ساعه فما يحصل بقى ضمور في العضلات بيحصل عنده سدي النول، ممكن يحصل كمان تستيكلار أكتوفي. هذا المرض بتاع الليبروس داوا كيتل أي وكيتل، لأنه ممكن يؤدي إلى الوفاة نتيجة إيه؟ إنه هو ببدأ يصيب أماكن في الجسم وبدأ يقلل المناعة وبيبدأ يعني بيعمل مشاكل كبيرة جداً. بس إيه؟ يعني بس في حالات السرير بقى أكثر لأنه ممكن يعمل أميلودوزيت. طيب ايه هو برضو كنا سمعنا عنه حاجة اسمها الليبرومين تيست الليبرومين دوت هو عباره عن انترا ديرمال انجكشن بنحضرها من المايكوباكتيريوم ليبره هو بيدل اللي على هايبر سنسيبيتي هل هو له وظيفه التشخيص لا هو نو فاليو ان ديجنوست لكن بيفيدني في البروجنوز يعني انا عايز اعرف حال المريض ده هشوف البروجنوز بتاعه عامل ازاي يبقى هو فيري فاليبل ان بروجنوز تيست يعني احنا نعتبر الليبرامين تيست دوت بروجنوستيك تيست برضك الليبروسي بيعمل نيرف انلارجمنت وتندر هو بيخلي الع... النيرف يبقى تخين ويكبر ويبقى مؤلم كمان بس هو برضك بيدمر النيرف وبيعمل كمان كوتينيا اناسيزيا بيشل الاحساس في ال... يعني السنسوري بتاع السكن ك... يعني ايه ضعيف خالص طيب ازاي بقى بن... يعني بنعالج الليبروسي اول حاجة لازم ياخد أنتي اللي احنا قلناهم بس لازم ياخد مالتي لازم ياخد اكتر من دا مع بعض يعني ياخد الدابسي مع الريتامبيفين مع ليه علشان عشان نمنع ان يجي resistance تاني حاجه لازم نعلم يعني نعلم المريض ان هو ياخد باله من الكومبليكيشن بريفينت وكنترول الديزيز نبدأ نعمل ايرلي دايجنوزز الكونتاكت لازم ياخدوا بالهم نعمل باكسينايشن الكلام ده اللي هو ال الكوميونيتي طب ايه هو واطي जमीन ديفرنشال دايجنوزز ايه اكتر بتاع الليبروسي الليبروسي قلنا بيعمل hypo او هايبر وبيعمل سينسوري امبيرمنت يبقى نكتب الحاجات اللي بتعمل الحاجات اللي بتعمل نديول الحاجات اللي بتعمل ايه هي الحاجات اللي بتعمل Hiyob pigmentation is with light blue. The betrays is The versicolor. وكمان secondary أي سبب يعمل <سؤال> referral وبكده احنا خلصنا البكتيريا الانفكشن هنرجعهم بقى تاني بسرعة كده في عشر دقايق للم كل البكتيريا الانفكشن بالنقطة المهمة بالتجمعات الاساسية بالحيثة بتاعة سي كيو الاول اي بكتيريا الانفكشن من ضمن البرسيكاتينج فاكتور او البرسيكاتينج فاكتور ان يكون يعني ايه الاسباب اللي بتخلص المرض يحصل اول حاجة ينفع تكتبهم فيهم كلهم على فكرة يحصل نتيجة ان المريض اصلا مال ما كويس بور هيجين بتعامل مع مريض اصلا عنده المرض لان الامراض البكتيريا بتعمل انفكشن اصلا يبقى ايه ان هو close contact مع اي ايتش سكن ديزيز فيزيز في الاماكن الاوبركراودت بتبقى ايه النظافة فيها يعني قليل عشان كده في اي علاج من علاج كل البكتيريا انفكشن لازم تتكلم على العلاج بتاع البرسيبتاتينج فاكتور او البريتسبوزينج فاكتور انك لازم تتكلم بقى ان الانسان يأكل كويس ياخد باله من الهايجين يبعد عن الناس اللي عندهم في حالات الاوفر كراودد لازم ياخد من يأخذ باله من البرسونال هايجين وينظف نفسه كويس ثاني حاجة بالنسبة لكل الـ الـ الأمراض بتاعة البكتيريا لازم أدي توبICAL دا أول حاجة ليه ما هو بكتيريا يبقى لازم أدي أنتيبيوتيك. بندي antibiotic antibiotic. وندي كمان اللي هو مطهر. ذات بيتولوا الحاجات دي ولو اي مرض بيعمل كراست زي الامبطايجو نعمل ريموفل للكراست لان الكراست دات بيبقى فيها البكتيريا موجودة فلازم نعمل ريموفل للكراست ده بصفة عام طيب ايه هي الاسباب احنا عندنا الاسباب يا اما ستاف يا اما ستريف لان كله بكتيريا يا اما الاريس رازمة دات لها اسم غريب اسمه كورني بكتيريا ممنتيوزيام الستاف بيعمل الامبطايجو والسبرفشل فلوكولا اللي هو وكمان بيعمل الفرانكل والقربانكل أما الستريبت بيعمل الامبتايجو والإرسبيز والسيلولايتس والأنجلور شولايتس طيب بالنسبة للامبتايجو الامبتايجو بيهمنا في الكلينيكال بيكتشل بتاعته إنه هو نان بلوس النان بلوس بيبقى افكت اني ايج ويأفكت كل الجسم معادة البل موسول بيبقى سين فيزيكل ومعها إرسيمة أسهاله ممكن يبقى فيها بسطيول وطرفشل تعمل يولو براون كراست في منه نوع تاني اسمه البلوس بيبقى الجسم كله بيبقى عباره عن بوللي وزاوت الرسينيتس بليك ممكن ترابشر وبتعمل حاجة اسمها سيرسينيت امبتايجو اللي بتهمنا ان هو ممكن يبقى فيه فيزيكال او لو ما عالجناهاش وزاوت هيحصل بيجمنتيشن من ضمن أيضا الكمبيليكيشن بتاعت الإيرسبيلز إنه ممكن يحصل لنفيديما، نيفرايتس، يحصل صبكوتينيس أبسس، يحصل سبتسيميا العلاج بتاعها الريستا وبنسيلين وريسروميتس أما السيولايتس، الكولينيكال بيكشور بتاعتها يعبار عن إلدفاين ريت ريندر سويلينج في السكين بتاعتها من لينفا دينايت و لينفا نجايتر الستريبت انتر بتبقى فيها لونجتيودنال بين فولفشار بتبقى موجودة في السكين فولد الانجلر كلايسس بتبقى نتيجه نقص فيتامين بي 2 بي يعني بيعملها الاستريبت والكانديدا الكلينيكال بيكشر بتاعتها عبارة عن الرثيمه ناتريشن وتبقى معاها اكسيوديت بتبقى موجودة في الماوس انجل العلاج بتاعها بنضيف على العلاج العادي ان احنا بندي فيتامين بي 2 يعني بندي فيتامين بي 2 وبندي معاها كمان استرويد الفرانت الوركر بانكل الفرانكل بتبقى نديول بتبقى ريد وبين في الوتندر ممكن تقلب بكوميدو واحنا قلنا هو التعريف بتاع الكوميدو هو عبارة عن بلد من الحاجتين من الكراتين والسيبان بيبقوا موجودين في الاعلاج بنيدي بيتالاكتام او سيرجري او في حاجة ما سوديوم في أما اما الكربانكل بنيدي الكربانكل بيبقى كالبكشة بتبقى ريد هارد هام ممكن يحل فانيكروزز وممكن تبقى مالتبول بتبقى اكتر في الباك والنيك والهيب والصاي اما الفرانكل بتبقى موجودة اكتر في الفيس والنك والبات. اليرترازمة قلنا انها تبقى موجودة اكتر في الاماكن اللي هي الورم في الهومد بتبقى موجودة عند الناس الديابيتس والاوبينيتي بتبقى عبارة عن سكيلي بياتش منشخاصها بالوودز لايت الديفرنشال الديابنوز بتاع اليرترازمة هو البيتريازيز فيرتي كالر والتينيا كورز والتينيا بيزز اللي هنتكلم عنهم في التسجيل اللي جاي ان شاء الله طب العلاج بتاع الاريسرازمة بنيدي توبيكل وسيستيميك انتبيوتك ممكن ندي سوديوم في الزايد بنيدي كمان تيتراسايكن واريسروميسين اما اخر حاكتين اللي هو التيبي فلسكن العلاج بتاعه انتي في جورك للدراج بس اللي بيهمنا في التيبي اللي فلسكن ان هو اسمه عشان الامي سيجيو منسميه له بس بالجارب طريقة العدوى اكسوجينوس دايريك او عن طريق عن طريق انفجن أو عن طريق، عن طريق، عن طريق او أو عن طريق blood stream. أثاثت الفيس واللينب والبطق. بقى هنا مهم جدا إنه هو عبارة عن أبل جيل نديول بتبقى well defined وبتبقى soft نديول. ال بتاع ان واحد يجيله تبيح للسキン إنه بيحصل عنده the وممكن تقلب بقى تعمل إصقاء سيل كارسينوما أو small cell carcinoma. آخر حاجة الليبرتي الليبرسي دوت هو عبارة عن ايه كورونيك ماي باكتيريام دزيز بيحب يافكت البريفرن نيرف خاصه السنسري نيرف وافكت السكن والاذر اورجان بس ما بيحبش يافكت لا ولا كمان سي ان اس وبرده كنا مش عارفين السبب ايه الانكيبيشن بيريد من 3 ل سنين اللي هو عبارة عن ثلاث انواع تيبركلويد ليبروموتاس وبوردر لاين التيبركلويد بيبقى معناه ان هو جود اميونيتي بس للأسف بيبقى هاي انفكتيف هو بيورلي نيورال بيحب يضرب النيرو النيرف بيحصل في الاول بين بعد كده بيحصل loss of sensation بيحصل atrophy في المسل نتيجة قله الاستعمال وان ما بيروحلهاش innervation بيحصل food drop وان العضلات بتاعت الايد بيحصل فيها ضمور ايد حتى ان ممكن الصوابع تقع بيبقى فيها بليك بتبقى كمان فيها hyperpigmented عشان كده الليبرتي بيخش في الدفرنشال دايجنوستس بتاع اي حاجه بتعمل hypo pigment اما الليبروميتاس بيبقى لو اميونيتي بيبقى الانسان مناعته ضعيفة هو افكت للسكن اكتر بيبقى ماكيول ونوديول بيبقى افكت النيرف بس في الاخر بيحصل ان النز بيبقى فيها كلابس كل كمان افكت الاي والتستس بيحصل كرياتيتس اي ريدوسايكلايتس والتستس بيحصل فيها ايه انبوتنس وببقى المريض بقى يعني بيصاب بالعقم ونتيجه بقى لخبطه في الهرمونات فبيحصل كمان عنده باينيكوماستيا اما البوردر لاين هو ميكسي ما بين النوعين بس في كلمه مميزه عشان الان نسكيو هو أسفت والنيرف آه, اه بس في حاجة اسمها بيزار شيب سيلف هي تقنط بشكل عشوائي بالنسبة بتاع الليبروسي بنعمل سكين سمير نزل سمير سكين بايوبسي نيرف بايوبسي بس بشرط ان يكون النيرف سوبرفشل وسنسوري نيرف العلاج بتاع الليبروسي بندي ريفامبيسين وداب ايه طب ايه لو لو هو بقى حاب يسألك في البكتيريا الانفكشن في الاسكن وقال لك مثلا ازاي تشخص اي حاجة منهم لو قل ازاي تشخص هقوم اقيل على طول اسكن بايوبسي اسكن كالتشر ممكن نشخصها عن طريق السيريولوجيكي اي حاجة من العشرة ايه من العشرة امراض اللي احنا كلمنا عنهم في البكتيريا الانفكشن ممكن نقول اسكن بايوبسي سيريولوجيكي اللي احنا نعمل بقى السيرولوجي اللي هو ايه حاجة اسمها انزايم لينك ايميوزور بتا انت اس اي كومبليمنت فيكسيشن تيست ان دايركت هيجلوشن تيست اللي هو على حسب بقى ايه هنكتب بس سيرولوجي ده الباكس ممكن كمان نعمل كالتشر عشان نعرف اسم الاورجانزم بالنسبة لعلاجات كلها مضادات حيويه ولازم ناخد بالنا لو حاجة بتعمل قراص تشيل القراص ولازم ندي انت حاجة كمطهر وندي انتيبيوتك الانتيبيوتك بنيدي ترك الانتيبيوتك وسيستيمك انتيبيوتك واوعة تنسى في العلاج ان انت تعالج البردس بوزنج فاكر علشان تمنع المرض طبعا زائد فيهم كلهم ينفع نتكلم على النظافة الشخصية والجود بيرسونال هيجين كمن ادوات العلاج وبكده انتهينا من التسجيل رقم اثنين في الشرح بتاع الجلدية لطلبة الباكايريوس اتكلمنا على الباكتيريال الانفكشن كلها بصفة عامة وفسرناها واتكلمنا عليها كلها واتكلمنا عن العلاج وال والكلينيكال بيكشر ركزنا على الكلينيكال بيكشر لازم برضك الاسامي اللي احنا قلناها لازم تفرج على الاشكال بتاعتها سواء بصور سواء انك تروح تاخد الراوند عشان ما حد هيوصف لك اسم الانتيبيو ويقعد يوصفه لك غير لما تشوفه على الاقل مره واحدة بعينك سواء صورة او سواء حالة برضك نفس الحال بالنسبة لكل الأمراض اللي اتكلمنا عنها في البكتيريال إنفكس. كده انتهى التسجيل الثاني وان شاء الله نشرح التسجيل الثاني. هنتكلم في التسجيل دوت على الفانجل إنفكس. الفانجل إنفكس احنا هنتكلم على مجموعة التينيات عامة وحاجات تانية. بس في الاول هنقول شوي مقدمة. هندرس بقى في الفانجل انفيكشن التينيا كابيتس التينيا كوربورز التينيا كروز التينيا بيديز التينيا باربي التينيا مانيا البكتيريا ديرسيكالر والكانديدا بس قبل ما اشرح في الفانجل انفيكشن لازم الاول اعرف ايه هو الفانجل ده وازاي بعالجه وازاي بناخد كلينيكال بيكتشر والانفيستجيشن عشان نبقى فاهمين بحيث ان احنا نشرح ال في الانواع كلها الحاجات المختلفة بس الاول الفانجس دوت هو عبارة عن ايه؟ الها الفطريات هي اولا بتعتبر نوع من الكائنات بتسبب لها يعني لها خلية حقيقيه ترو nucleus الطريقة التكاثر بتعيدها اما asexual او sexual او بالطريقة ايه؟ يعني sexual و بتعيش ازاي على الاسكن؟ إنه هي ممكن بتطلع إنزيمات الإنزيم دي يدجاجت الكراتين اللي في الفسكين فبتعمل صدففش الفسكين لا يردجاجش لتصدم الطبقة الخارجية وبتقدر تعيش دواء بتطلع كمان إكس توكتسن وبتعمل سفير أллерجيك رياكشن في الفسكين طب إزاي أنا أقدر أشخص الفانجل إنفلكشن اللي هي أنا بصفة عامة تنيات أول حاجة عن طريق الكلينيكال بيكشر المميزه كل واحد ثاني حاجة في حاجات بتخليني اعرف النوع بالظبط في حاجات اسمها الوودز لايت الوودز لايت دا هو عبارة عن الترابيلوت ري بتبقى بتعدي عن طريق فلتر بيبقى فيه باريان وسلسلات ونيكل اوكسايد مش مشكلة الانواع دا المهم انه هو عبارة عن ضوء عادي ما هوش ضوء خشب ولا حاجة لا. هو العالمين اللي اكتشفوا اسمه وود الوودز لايت دا بيديني الوان ب... باللون بيدل على طبيعة الفانغس ده هنزلسة بقى في كل واحدة يبقى اول حاجة زي بنشخص الفانغس انفكشن عن طريق المميزة لكل واحدة تاني حاجة نحن بنعمل الوودز لايت ممكن نعمل كالتشر ونزرع يعني الفانغس او نزرع الفطريات ديت ونشوف ايلا يزهر ممكن نعمل عن طريق الدايريكت مايكروسكوب طب ازاي بقى بنفحصها بالمايكروسكوب احنا بناخد العينة وبنحطها على جلس لايت بنضيف من واحد لاثنين دروب من الكي او ايتش بتركيز عشرة في المية وبعد كده نعمل اجزاميناشن بالايه باللايت ميكروسكوب طب ايه اللي اتوقع اشوفه بقى باللايت ميكروسكوب عشان اقول ان دي هاتفانجس هلاقي حاجة اسمها هايفي وحاجة اسمها سبور زي ما درسنا في المايكروس سنة تالتة الهايفي والسبور دوات في الهايفي هي عبارة عن حاجات كده عاملة زي الشعر وخيوط طويلة والسبور هي الربروضاكتف ايلمنت اللي اح هنلاقي الايه الهايفي والسبور اللي هو عامل زي ايه فطره عيش الخبز والحاجات دي اللي احنا درسناها في الاعدادي وفي السنة وكده اللي هو ايه الشكل بتاع الفنجس بنشوف ايه بقى بالمايكروسكوبيك اكزاميناشن بنشوف هايفي وسبور الهايفي بتبقى ثريد لايف برانشينج فيلامنت بتبقى فيلامنت كده عامل زي الشعر بتبقى برانش وممكن نلاقي سبورس لو سالك ايه هي السبورس ديت هي عبارة عن الريبرودكتيف كيلمنج طيب احنا نقدر نشوف الحاجات دية يعني كان يو identify النوع بتاع الفانغس من مجرد Direct Microscope لا احنا ما بنقدرش نعرف ال النوع بالزبط بال Direct Microscope انا مجرد بس ان انا بعرف ان هي فانغس لما بلاقي الهايفي والصبور طب لو انا بقى عايز اعرف بقى نوع الفانغس بنبدأ بقى نزرعه على انواع من انواع الميديا المعينة اللي درسناها في ايه في المايكروب سنة حاجة اسمها سابرويد اجار هو عبارة عن non selective ميديا بتبقى فيها بيبتون وديكستروز واغار وعبارة عن distal ووتر. دي لها علاقة بالfungal culture يبقى احنا بنسقيه هي الميديا اللي بنعمل بيها الفungal culture حاجة اسمها subroid agar ده بنستفيد بيه في الكالتشر اللي بنزبعها طب بصفة عامة كده برضو قبل ما نتكلم على كل واحدة لوحدها ايه هو الanti-fungal infection as experiment احنا بنعالج الفطغس زي ما قلنا بنعالج البكتيريا هندي انتي فنجل يا اما بنديه توبيكال وسيستميك او توبيكال بس او سيستميك بس على حسب السيفيريتي بتاعت الحاله من ضمن الادويه احنا بندي مجموعة الكيتوكونازول اللي هو الازولز اللي هي الميكونازول والكيتوكونازول في برضو ادويه تانية اسمها المستاتين في سيلينيوم سلفايد المثال <تسجيل> فايت <سلفيد> دوه يعني المكانيزم بتاعته هو النون بس هو له علاقة اكتر بانه هو بيموت حاجة اسمها بتريازي سبيرسي طلر ازاي بقى بندي الجرعات احنا ممكن ندي سيستيميك فانجل يعني انتي فانجل ايجنت ممكن نعمل في حالات السوبرفشل سكين انفيكشن بندى ندي طوبيكال الجرعة وال يعني والانتر اكشن دة طبعاً بقى إيه؟ كلام الدرس في الفرمة من نشجعه به ده بصفة عامة على الفانغس احنا قلنا الكلام اللي احنا قلناه ده كله احنا مجرد بس عرفنا يعني ايه الفانغس ازاي بنحاول نشخصه بصفة عامة برضو والعلاجات برضو بصفة عامة هنبدأ بقى نتكلم على كل واحد لواحد الاول في عندنا حاجة اسمها التينيا كبيج هي التينيات كلهم نفس الحاجة يعني كلهم فانغس بس بتختلف بقى الاختلاف المكان بتدي الاسم بتاعها يعني انا عندنا مثلا التينيا يكابيتس بي بتبقى موجودة فين؟ في الاسكان طريقة العدوى عن طريق من بيرسون او ألم او انيمال او انديرت عن طريق الواحد ايه ياخد بقى ايه المشت بتاع واحد صاحبه او الكاب او عن طريق الكنتاميناتد اير بس بيحتاج بقى ايه يعني يعني لازم يكون الانسان متعور قبل كده عشان يعني تنقل له العدوى بس طبعا اشهر حاجة الانسان بتعدي بيها عن طريق الايه اللي هو المشت بتاع واحد صاحبه او الكاب او عن طريق ايه ان هو يبقى كلوز كونتاكت مع انفكتد بيرسون هي بتبقى اكتر في العيال الصغيره تشايلد اكتر من الادلت بتبقى فيها كذا نوع فيها سكيلي وفيها بلاك دوت وفيها الكيريون والفيروس السكيلي كل واحد بقى لوحده السكيلي بتبقى الليجان بيبقى ويل ديفايند دي لكن دوت بيبقى ايه الشعر بيقع من مكانه نقط سوداء فالبلاك دوت بتبقى بلاك دوت وممكن تعمل طب الكيريون الكيريون بيبقى ابسلايك معها معاها بتبقى عبارة عن سلفر كاب ومعاها سكارينج ده اللي بيهمنا بس في التينيا كبيتس التينيا كبيتس أربع أنواع: سكالي، بلاك دوت، كيريون فيفس. السكالي بيبقى ويل well, ديفايند uh, well uh, بتبقى فاين سكيل. البلاك دوت الشعر بيقع لوس هير بلاك دوت. ممكن يحصل فيها سكيل. Uh, الكيريون بيبقى أبسس لايك like, بيبقى فيه sick crust uh, ممكن كمان يعمل سكارينج ألو أما بيبقى سلفار كاب طب ايه هو الـ differential بتاع واحد عنده تينيا الـ differential diagnosis اي واحد عنده حاجة في الاسكالب زي تينيا التنياكابيتس استورايتس في الاسكالب سبروتك درماطايتس او البتريازيز روبرا على حسب برضو كأنواع او الحاجات اللي بتعمل بلاك دوت زي الألوبيشة إرياتة والحاجات اللي بتعمل كيريون بنخش كـ differential diagnosis نعه البيوجينيك أبسيس واي حاجة بتعمل مثلا بص في الاسكالب الثاني حاجة يبقى احنا كده خلصنا التيني اكابيتس بتاعة الرأس اه لو نقول برضوك العلاج بتاعها اتسقط عنا برضوك ازاي بنشخصها بنعمل الوودز لايت بناخد عينة من الشعر وبنفحصها عن طريق الوودز لايت هنلاقي جرين فلوريسنت أندر وود لايت ممكن نعمل ميكروسكوبية اجزامينيشن ان احنا نحط من واحد الاثنين دروبس من الكي او اتش تركيز عشر على العشرين في المية هلاقي هاي في وصبور ممكن نزرعها كمان على كالتشر اسمها سابورويد ديكستروز أجار culture هنبدأ نعرف. التريتمنت توبيكال توبيكال في حاجة كده لازم نعرفها في العلاج بتاع جميع الفطريات لازم أدي أن... آه... الحاجة اللي هو التريتمنت اللي هو إيه؟ هندي اللي هو اللي, اللي احنا من شوي. لكن لازم أدي أنتيبيوتيك علشان ستاندرد بكتيريا الانفكشن. ولازم أدي أنتيسيتيك كمطهر علشان ينظف المنطقة. بالنسبة للأنتيفرنجل ممكن ندري إيه الكيتوكونازول، الإنستاسين، بس أشرب حب ندي الكيتوكونازول. كده خلصنا التينيا كبيت. طب بالنسبة للتينيا كربورز، التينيا كربورز هي تينيا بتبقى موجودة في الجلد. بالنسبة برضه ليها ان هي تينيا كربورز هي تبقى موجودة في الجلد بتبقى في الهاير لس سكين. في المناطق اللي في السكن اللي ماببقاش فيها شعر قوي طريقة العدوى عن طريق الانفكتد بيرسون او انفكتد انيمال او اوتو انفليشن اللي هو واحد نقل الفنجس من حته لحته في جسمه الادلت والتشيد والتشايد الاثنين قد بعض اشهر الاماكن هي الاماكن اللي بيبقى الجلد معرض للايه ان الانسان يورش فيه زي الذراعات وكده الليجن بيبقى ويل ديفايند بليك كفرد ويز سكيلي ممكن تبقى في منها نوع اسمه سيرسنيت أبيرانس اللي هو زي المشارشرة كده أو بولي سايكليك باتر اللي هو زي ببقى ايه مشارشرة كده طب ايه هو الديفرينشال دياجنوز بتاع التينيا كوربوري هو التينيا سيرسيناتا والسيرسينات امبطيبو والبتريازي زيروزيا والسيرسنيت سورايف ده بالنسبة للتينيا كوربوري طبعا العلاج هنبدي انتفانجل انتباكتيريال وانتي سيبتيك تينيا كوروري بيبقى الصايد بتاعها في الجروين اللي هي مضطقة الفخاد اللي هي الجروين بتبقى موجودة اكتر في الأدلت موجودة في الميل اكتر بترينش الدياجنوز بتاع التينيا كلوريز اللي هو الكانديدا والارثرازما والكونتاكت إجزيمة بيبقى طريقة العدوى يا اما عن طريق اللي هو الانسان يهرش من منطقة المنطقة او شيرينج أندر وير اللي هو الناس بتتعمل الأندر وير بيتدلوها كده او يعني contaminated <سؤال> clothes <تكلم> <بريد البودن فارتور> اللي هو الملابس بقى ايه الداخليه يعني ملوثه بودين اللي هو بيبقى عايش في الاماكن اللي بتبقى درجة حرارتها عالية او فيها رطوبة عاليه بتبقى طبعا في الرجال اكتر من الستات لان الاسكروتوم بيبقى ايه كونتاكت مع الرطوبه ايه الكلينيكال بكتشر <بيرز> بتاعه الينيا اللي هي بتاعه الفخاد بتبقى اريثيماتس او بلاك بتبقى well ممكن تبقى لها وبتبقى السيرتج بتاح اقدر احواطي يعني اقدر احدده بعين بيبقى ممكن يبقى معاها مايل لتو سيفير اتشنج يبقى التانية كروز بيبقى معاها مايل لتو سيفير اتشنج بعيد تانية كروز بتبقى موجودة في الجروين اللي هي منطقة التخاذ طريقة العجوة او عن طريق شيرينج أندر وير او شيرينج الكلوزز اللي هو من اكتر ناس عرضة اللي هو ايه الميل اكتر من الفيميل. الناس اللي بيبقى في منطقة حارة وفهرق طبعاً عالية، الكلينيكال بيكش بتبقى الرتيمات بليك بتبقى ويل ديفايند واضحة خلف عن المنطقة الثانية ممكن يبقى معاها إتشين. بتاعها بند تطبق الانتي التينيا بيدز بتبقى موجودة في الفي بتبقى بتاعت الرجلين بيبقى اكتر للناس اللي بيبقى رجليهم معرضة اكتر للمية او بيلبسهم الشوز بفترات طويلة. الكلينيكال هي يدايمًا بتبقى أكتر في ال يعني في الرجال أكتر من الستات في الكبار أكتر من ال من الأطفال الطيب بتحف فيها منها في منها إنترديجيتل بتبقى بين الصوابع وذية الأكثر انتشارًا بتبقى فيشر و وباد و يبقى الدنيا بيدس في منها نوع مهم جدًا هو زموستكوم اللي هو الإنترديجيتل بين الصوابع بيبقى إيه بيبقى فيشر و ولو ريحه وحش بيبقى باد أوتر في منها انواع تانية اقل شوية اللي هي سكيلي هايبركراتوزس بتبقى معها ارسيما وبتبقى فاين سكيل وبتبقى كمان ماركت كراتوزس في بيبقى فيزيكو فز بوللوس بتبقى فيها فيزيكل ممكن يبقى فيها بس طب ايه هو الدفرنشال دياجنوستيك بتاع التينيا بيدز اللي هو الكانديدا والكونتاكت اكزيما والسترايس طب التينيا باربي التينيا باربري في الثانية باربي بتبقى موجودة في الشارب والليحية في البيرد والمستاشر بتبقى اكتر طبعا في الميل طريقة العدوى عن طريق بقى ايه ايه يعني مان تومان تاول اللي هو واحد بينشف في صوت صاحبه في صوت في الفوتر بتاعه جميله ايه او عن طريق الانفكت الانيمال الكلينيكال بيكتشر زي الكروين بالظبط ايه هو كان الكروين قلنا ان هو ايه انيمال فانغس بيعمل ابس سلايك بيبقى معاه هيرلوس بيبقى فيها السيك كرا وده احنا قلناها في التينيا كابيتس بيبقى ايه يبقى ايه هو الكلينيكال بيكشر بتاعه التينيا باربي بيبقى كيريون لايك ويل ديفايند ريدش سكيلي باتش بيبقى لاستر اللاسترليس بروكن هير الشعر بيبقى فقد اللمعه بتاعته ايه هو الدفرنشال دايجنوست بتاعه التينيا باربي هو الكرايت اللي هو نقدر نقول عليه التينيا كابيتس طيب في تينيا مونيا دي تبقى في البال بتاع السكن طريقة العدوى يا اما انيمال او هيومن او اوتو انكيوليشن البريدوسنج فاكتور يا اما بقى تروما او ماسريشن او آه عن طريقة ايه العدوى عن طريق انفكتد ال الكلينيكال بيكشر بتاعتها سكيلي بيبقى فيها كراست بنلاقي فيها فيزيكال الدفرنشال دياجنوز اي حاجة فيها سكيلي بقى سواء ايه كونتاكت او سورايسس او اي حاجة فيها فيزيكال زي كونتاكت درماتايتيس في الانكو مايكوز كلمه انكو يعني نيل مايكوزس يعني فنغس انكو مايكوزس بتبقى موجودة في النيل نتيجة تروما أو الكلينيكال بيكشر بيبقى في النيل ممكن يحصل والنيل يبدأ سمقو كمان ممكن يعني يحصل في في النيل تلات وبدأ كده احنا قلنا كل انواع التنيات الدينيا كبيتس والدينيا فوربورز والدينيا كرورلز والدينيا بيديز والتينية باربي مونيا في الفنجس هي عباره عن طفله ماليزيه فرفوره لاتيت شيرت ابيض اسود المرض دوت في البيتريدس فيرثيكالر اكتر في عن الأدلت. مالزية لأن اسم الأورغانيزم اسمه ماليزيا فارف يبقى ماليزيا فارفور لبسات شيرت لأن الكلينيكال بيكشر بتاعتها بتبقى موجودة في المنطقة اللي تشرت بيغطيها اللي هي النيك والترانق والأبرلين لبسات شيرت أبيض فسفود لأن نوع لون الليجن بيبقى وايتش براون لأن بيبقى فيها حط هايبر بيجمنتيد وهايبر بيجمنتيد يبقى بترياز بيرسي كولر هي عبارة عن طفلة ماليزيا فارفورة لبسات شيرت أبيض فسفود البتريديس فيرتيكالر وديت حاجه لازم تعرفوها هي عبارة عن فانجل انفيكشن الديفينيشن بتاع البتريديس فيرتيكالر هو عبارة عن سوبرفيشال فانجل انفيكشن اوف ذا هورني لاير اوف ذا سكن الكوزتيف اورجانزم مالجيزيا فورس بتيجي اكتر في مين في الناس اللي عايشه في مناطق بتبقى حارة او فيها الرطوبة عالية للديابيتس او المال نيوترشن او الناس اللي مناعتها ضعيف الكلينيكال بيكشر هي عباره عن ويل ديفايند دي ماكيول بيبقى ممكن تبقى فيها باتش الكلر بتبقى وايت يعني هايپو بيجمنتد براون يعني هايبر بيجمنتد السايد بتاعها بيبقى تيشيرت شيب اللي هو عند إزاي بنشخص عن طريق الوودز لايت هتدي يلو كلوريشن يلو او ان إشنا ممكن نعمل مايكروسكوبيك اكزاميشن نلاقي وهاي في الديفرنشال دايجنوستيك بتاع البتريادز فيرس كلر هي حاجات بتدي هايپو بيجمنتيد وهايبر بيجمنتيد يعني الحاجات اللي بتغير لون السكن سواء تخليها غامق او فاتح يعني البتلايبو البتريادز البا الاليريزما السيبروتيك درماتايتس طب ازاي بقى بنعالج البتريادز فيرس كلر وده سؤال بيجي لوحده تريتمنت اوف بتريادز فيرس كلر اهم حاجة تفتكر ان هي فنجال انفيكشن العلاج بتاعها توبيكال بيدي سيلينيوم فالسفايت ايمودازول كيتوكونازول ممكن ندي كمان Systemic تريتمنت اللي هو كيتوكونازول وبندي معاها بوفا البوفا هو عبارة عن سورالين زائد ألترافيلوت اللي هو هنتكلم عنه ايه في السورية 6 من 10 ميلي جرام برتلو جرام آه آه وبعد ما بياخد القرس ده بتتعرض دعديها للأشعة بتاعة الألترافيلوت اللي هي ايه البوفا البي اختصار سورالين برعة 6 من 10 ميلي جرام دي مهمة جدا. السؤال لواحده بيجي البتريزز ذرتي غالر. أما الكانديدا، الكانديدا بقى دي واحدة في الفانجل إنفلكشن. بيبقى عبارة يعني الديفنيشن من في اسمها من الناس اللي عرضة أكتر للأمراض الفطرية؟ الناس اللي مناعتها ضعيفة. الناس اللي يعني الوطر لفترات طويلة او الشغل بتاعها بيتصلى بنية تفضل موجودة في في المية دايما بتققى موجودة في ستات لنتيجة انهم دايما بتخسلوا ايه المواعين وكده وبرضو في في النيونين الكلينيكال بيكشر بتاعت الكانديدا الكانديدا بتصيب لسكن ممكن يعني تعمل تيجي بين الصابع تعمل ايه تعمل بص ممكن كمان بتعمل سكنيس في النيل بتتخن البوافر وتعمل فيها هايبركراتوزس بتصيب الميكوزة بتاعة الماوس ممكن تعمل فيها اتروفي ممكن تعمل انجلر تشلايتس ممكن كمان بتصيب الميل والفيميل جينيتال سيستم اللي هو فالفوفاجاينايتس بتعمل ايتشنج وكريمي وايت ديسشارج وكمان بتصيب الايه الميل بتبدا عند الجلاند بينس تعمل التهابات طب ازاي نعالج الكانديدا؟ لازم اعالج البرتس بوزين فاتور هو اصلا الفطر ما بيعملش مشكلة لكن لما بيكون واحد مناعته ضعيفة يبقى لو عنده ضيابيس سعالج الضيابيس مناعته ضعيفة ازبطه وبندي بقى دواء اسمه نستاتين وأنفو بي ده كأمس فانجل ونحاول طبعا ندي مضادات حيوية بعد كده ما خلصنا الفانجل هنعيدهم بقى تاني ونركز على نقطة مهمة وناخدها كتجميعة بصورة عام كل الفانجس انفكشن لازم هيجوا الناس مناعتهم ضعيفة عندهم ديابيسيس بياخدوا حاجات تقلل المناعة عندهم مال نيفريشن ما بيكلوش كوي ازي حاجة عامة طيب تاني حاجة اللي بيبقى عنده كانتدا اي فانجس انفكشن لازم وانا بعلجه لازم اديله انت سيبت بدراج مضاهر أجلوا أنتو بيتيك لأننا خايف من ستاندري بكتيريا الانفجشن لأن احنا عارفين لما لأن الفنغص بيطلع بروتوجلتيك مزايمر إنزيمات بتدوب للسキン فممكن يحصل إنفجشن لأي بكتيريا فاحنا لازم ندي مضادات حيوية كمان بندي الأمتصنغل دراج واللي احنا قلنا عليهم اللي هو الكتوكونازول والنستاتين والمايكونازول بس بنضيف برضو في البكتيرياز بيرف كولر إن إحنا بنضيف حاجة اسمها سيليم صلไฟ ده حاجة متخصص للانتي باكن بالنسبه برضه للبريدز بوين فاكتور قلناها الدفرنشال دياجنوست بتاعهم الدفرنشال دياجنوست بتاع لو كانت حاجة بتغمق الجلد أو بتفتحوا هنتكلم على الحاجات اللي بتغمق الجلد أو بتفتح لو كانت حاجات فيها ايتشن بنتكلم على الحاجات اللي بتعمل هارش ماشي ده اللي سكيما في الدفرنشال دياجنوست مش شرط الدفرنشال يعني يكونوا حاجات زيها بالظبط لا ديفرنشال ممكن تقول 5 و6 ويعتبرهم كلهم صح نراجع بقى ثاني كده بسرعه على الفانجل انفيكشن بصفه عامه الفانجل انفيكشن هم قلنا تسعه اللي هي تينيا كاديدا كني كانت بتبقى يا موجوده في الراس <سكيلب> أكتر في كت الاسكالبت بتبقى في الشايلد عن اربع أنواع. وبلاك دوت وكيريون بتبقى دي وبتبقى فيها ممكن يحصل بتخش مع واخر هو مكانه بلاك ممكن يحصل فيها سكارنج الكيريون بيبقى انيمال فانجاي بيبقى معاها ابسلايك like. بيحصل لنفا وممكن ايه يقع الشع الفيريا بيبقى سلفر كاب وبيحصل معاها سكارنج لوبيشيا طب ايه هو الديفرينشال دياجنوست بتاع واحد عنده تينيا كابيتس بيخش كديفرينشال دياجنوست اي ليشن في السكالب زي تينيا كابيتس السورايسيس السبوريتيك درماتايتس البتريادز روبرا الـ Black Dot يخش كـ Differentiagnosis من التنياكابيتس الكيريون الحاجات بتاعته زي الـ Biogenic Apsis و أي حاجة بتعمل يعني Apsis Light في الـ بتاع الـ طب زي بنشخصه احنا قولنا التشخص بفتح عام للـ Fungal Infection بنعمل Wood Light Examination في حالة التينيا كابيتس بنعمل ايه وود لايت هنلاقي جريم فلوريسنت اندر وود لايت ممكن نعمل ميكروسكوبك ايجاميناشن بنحسنها بالصد من واحد الاثنين دروب من الكيووتش بتركيز عشر الى عشرين في المية على جلاس سلايد وبنفحصها بالمايكروسكوب هن... بنستنى طبعا عشرين دقيقة ونفحصها هلاقي هاي في وسبور ممكن نزراحها على سابوريتك سبرويد ديكستروز اجار طب ازاي بنعالج الثانية سابيتس بنعالجها عن طريق اه اللي هو ايه systemic anti-fungal ويه systemic anti-biotic utopical, anti utopical anti بندي الايه اللي هو بعد كده ثاني نوع اسمه Thinia corporez اللي هو الثانية بتاع في الجلد بتبقى موجودة في العدوى يا عن طريق أو autoinflammation بتبقى في الchild عند الأدل بتبقى well defined black, covered with scaly بتبقى كده بتبقى appearance أو bully pattern أو appearance A differential diagnosis بتاع هو التينيا اللي طب بعد كده وطبعا نفس العلاج وتشخيص نفس الكلام اللي قلناه التينيا كروريز اللي هو الفخاد بتاعه الجروين بتبقى طريقه العدوى اوتو اناكليشن بتيجي دايما للرجاله اكتر من الستات لان السكروتوم بيبقى حاصل له كونتاكت مع الصاي الكلينيكال بيكتشر بتاعه التينيا كروريز بتبقى الرسيمه ومعها باتش او بلاك بتبقى ويل ديفايند وممكن تبقى مايل تو سيفير ايتشنج الدفرنشال ديجنوستيك بتاع التينيا كروريز بتبقى الاليرثرازم والكانديدا والكونتاكت درماتيتس واحنا قلنا الديفرينشال ديجنوست بتاع معظم الفنجس ممكن تكتب بقيه الأنواع هيبقى صح طبعا مع الحاجات الثانيه يعني لو مثلا بتغير لون السكنه تكتب بقى الحاجات اللي بتعمل هايبر بيجمنتيشن أو هايبر بيجمنتيشن ولو كانت اتشنج هتكتب الحاجات اللي بتعمل اتشنج بعد كده التينيا بيدس بتبقى موجودة في القدم بتيجي نتيجة الناس اللي بيبقوا موجودين في الميه كتير او بيلبسوا الشوز لفترات طويله طبعا في الـ Adult من الـ في منها 3 أنواع أشهر نوع الـ Inter بيبقى ده أشهر نوع بين الصوابع بيبقى وفي فيشرت في نوع تاني اسمه وفي نوع بيبقى في Physical الـ Differential Diagnosis بتاع التينيابيديز في بعد كده التينيا باربي اللي هي في الشارب والليحية بتبقى موجودة في البير والمستشفى اكتر في الميل طريقة العدوى ان الرجاله بينشفوا في الفوض بتاعت بعض او عن طريق انفكتد انيمال بيبقى الكيريون لايك بيبقى عامل زي الابسس كده بيبقى ويلد فايند ريدش سكيل باتش الشعر بيفقد اللمعه بتاعته بيبقى لاستر ليس الدفرنشال دياجنوست بتاع التينيا باربي هو الكيريون اللي هو ايه تبع التينيا كبير تينيا مانيما بتبقى موجوده في البالمر بتاع السكين بيبقى بس معاها سكيلي كلينيكال بيكتشر ومعاها فيزيكال الانكومايكوزس بيبقى تانية اللي بتبقى موجوده في الدوافر الحاجات اللي بتخليها تحصل التروما والولد إيج بيبقى في وايد او وش وايت بيبقى معاها هايبر كيراتوز وبيحصل ديستراكشن في في النيل بليت وبيحصل كمان ان الليجن بيبقى في بيحصل ثيكنس في النيل بين نوعين اللي هما البترييزز فيرسيكالر والكانديدا قلنا البكترياس فيرسيكالر اللي هي طفلة ماليزية فارفورا لابسات شيرت أبيض في اسود ولازم تعرف ان البكترياس فيرسيكالر دوت فنجال انفيكشن لان انت بوست الزحمه كده هينسى ان هي فنجس ماشي هي عبارة عن سوبر آآ... سوبرفيشل فنجال انفيكشن في الهورن لاير بتاعت السكن الكوزيف اورجانزم مليزيا فارفورا بتبقى موجودة في الأشوايل بأكتر. ااا مين الناس اللي بتجيلها أكثر؟ الناس اللي عايشين في درجات حرارة مرتفعة أو فيها رطوبة. الناس اللي مانعاتها ضعيفة الضيابيتز. الـMalnutrition. الكلينيكال clinical بتبقى Well-defined ماكيول بتبقى موقعة حبيا باتش The بتبقى أبيض وسفيد. اللي هي نتيجة هايبر أو هايبر بيجميتيشن. المكان بتاعها في مكان انتشارته اللي هو إيه النيك والترانك والأبر ليم. إزاي بنشخص البتريز بيرسي عن طريق الـWoods light <وزللت> هنديلي جلوش ااا فلوريسنت. ممكن كمان نعمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن او نزرعها على ميديا طب ايه هو الدفرنشال دايجنوزس بتاع البكترياس فيرثيكال احنا قلنا ان هي فانغس يبقى ندي كل الدفرنشال بتاع كل الفانغس كمان بتغير لون السكن ممكن تعمل هايپو بيجمنت يبقى نكتب الحاجات اللي بتعمل هايپو بيجمنت زي الفيتلايف والبكترياس القهوه وبتغير لون ممكن تعمل هايبر بيجمنت فممكن نكتب الريسرز طب سؤال بيجي لواحد ايه هو التريتمنت بتاع البكترياس فيرثيكال توبيكال بندي سيلينيوم سلفايد ممكن ندي كوتو توبيكال ممكن ندي بقى سيستيم الكوتو وبندي دواء اسمه بوفا اللي هو سورالين ستة من عشرة ميلي جرام بالكيرو جرام وبعد ما ياخد القرص يقعد ساعتين وبعد كده يتعرض له اللي هو الالترا بيروت كي الكانديدة نوع من انواع الفانجس انفكشن بتيجي طبعا في الناس لما لعتهم ضعيفة عندهم انيميا ما بيقليش كويس في العالي الصغيرة في الناس اللي اتتعرض اكتر للمية الكلينيكال <تصفيق> بيكتشر في كوتينيوس بتبقى انتر ديجيال بين السوابع بتبقى ايتشي ممكن يبقى معها بس نتيجة ساكندري باكتيريا لان احنا عارفين ان السكن هو اللي يزافع عن من البكتيريا لان هو لازق في بعضه فبمن ان البكتيريا تقدر تخارج طب افرد ده حصل ان السكن الجرح يبدأ البكتيريا تخش فيحصل ساكندري باكتيريا عشان كده في كل العلاجات بتاعت الفانغس لازم ندي ساكند يعني ندي ن Uh, antibiotic for uh, secondary bacterial infection آه, كمان ممكن تبوض النيل بتعمل Thickening وHyperkeratosis في النيل الكانديدا طبعا الميكوزة بقى ممكن تبوض بتعمل ايه في الماوس بتعمل ايه آه, آه, اتروفي آه, في الميكوزة آه, ممكن كمان بتصيب الميل والفي ميل آه, الميل بتعمل آه, في يعني ايه inflammation في الغلانس بينز ممكن تعمل ديفيوز الرسيمة حوالين الوال بين بالنسبه للفيميل ودي بتيجي حته لوحده كده عشان الام سي كيو بيبقى بتاعها ايتشنج وكريمي وايت ديشارج بينزل من فاجينا سائل كده لونه ابيض والسمك بتاعه تقيل الميكوزا بتاعه الفاجينا بتبقى بي في ريد تبقى محمره طب التريتمنت بتاع الكانديدا طبعا نعالج الاسباب وبندي توبيكال ممكن نضي انستاتين او وبندي ونضي بروت انتبايوتيك لان انا خايف ان يحصل فاكندري باكتيريال انفكشن وبكذا احنا خلصنا الفانجل انفكشن الفانجل انفكشن طبعا لازم تتفرج على صور علشان تشوف الحالات بيهمنا برضو فيها التريتمنت كلهم تقريبا قريبين او من بعض السؤال بيجي الواحد حكاك التريتمنت بتاع البتريلز بيرثي كولر اوعتين ثانية فانجس الكانديدا خد بالك منها الدايجنوز اللي هو الوودز لايت برده لازم تتكلم عنه والميكروسكوبيك اكزاميينيشن فيهم كلهم وبتزرعها على كلتشر طبعا لازم في العلاج تدي ايه وتدي انتي علشان السيكندري بكتيريا انفكشن وتدي انتي فانجل توبيكال هي الوحيدة في الفنجل اللي بنعمل ري بيجمنتيشن للسكن لان السكن بيبقى فيه هاي بيجمنتيشن فانا عايز ارجع السكن الطبيعي فبنعمل ريب جيمنتيشن لالسكين عن طريق البوفا اللي هو سورالين ستة من عشرة مللي جرام ايه بركلو جرام ايفري ازر داي يعني يوم او يوم لاء وبعد كده بنعرضه للارك فيرتي راي لمدة أسبوعين إن شاء الله الحالة بتحسن والهايبو جيمنتيشن دوت بي يعني بيروح لان الهيبو جيمنتيشن في بترز بيرت كولر ده حاجة يعني بدي المريض جدا اهم حاجات تشوفها في الامتحانات التنية كابيتس الديفرنشال دياجنوز بتاعها هي من ضمنها يعني هي التنية موجودة في الرأس وهي منها اربع انواع وهي الاسكيلي والبلاك دوت والكيريون والفيرس كده انتهينا من برضو كنا زي ما قلنا لازم تشوف حالات وتتفرج على صور عشان تقدر تفهم الكلام اللي ايه اللي احنا قلناه لان مهما حد وصف لك المرض وقال لك بيبقى وايت كريمي ومش عارف Will define the black. الكلام ده مش تفهمه إلا لما تشوفه بصور هنبدأ بقى نتكلم على ال Viral Skin Disease ال Viral disease هنتكلم على الفيروسات إحنا دلوقتي خلصنا البكتيريا وخلصنا الفنقل هنتكلم برضو على الفيروس بنفس الطريقة في الأول هنقول مقدمة بعد كده نشرحها ال كله وبعد كده نرجحهم تاني بسرعة في النقطة المهمة المقدمة برضو بتاعك الفيروس هو طبعا في علاج, في علاج الفيروسات لازم هدي أنتيفيرال دراج. مم الناس اللي اكتر عرضة ان الفيروسات تهاجمهم اللي ناس اللي من عيدهم اللي بياخدم كورتيزون لفترات طويلة. الناس اللي عندهم مشاكل في الأ سواء بقى كناي ال كليا زرع كليا بياخد كورتيزون لفترات طويلة. عنده ضيابيت. الحاجات دي كلها. برضو بتناسب للعلاج بتاع أي فيرا لازم اخد دالي من حاجة مهمة. واحد عنده Viral يبقى لازم قدي Antibiotic ليه؟ عشان انا خايف من ولازم ياخد كمان معاه Antiseptic Drug او Antiseptic ليه؟ عشان يبقى مطهر احنا عندنا في Viral Skin ديزيز في عندنا ست مواضيع اساسية اللي هو Herb بوكس، ده اللي هو Sun ده اهم واحد فيهم والMolocum والBetriases هنتكلم على أول حاجة الورد الورد ده اللي هو الصند بيبقى بيطلع من الهورني لير والسبب اللي بيسببه فيروس اسمه هيومن بابللوما فيروس وده فيروس مشهور جدا وازن تبقى عارف الاسم ده هيومان بابللوما فيروس طريقة العدوى يا اما عن طريق الدايركت كونتاكت او عن طريق حاجة اسمها اوتو انكيوليشن يعني ايه اوتو انكيوليشن زي ما قلنا في اللي فات عن طريق ان هو يهرش يعور نفسه فينقل المرض من ايد لايد من منطقة لمنطقة في نفس الجسم طب ايه هي انواع الوورت احنا في عندنا 6 انواع هما في 3 المهمين واللي بينزلوا كلينيكال والباقي بس مجرد نظري ايه هي انواع الوورت اول حاجه الكومن وورت البلان وورت والبلانتر وورت والفيلي والفليفورم وورد فورم وورد والكونديلومة اكموليتا وورد اول نوع الكمون وورد بيبقى غالبا انسيبتوماتيك ما بشتكش من حاجة بيبقى فيرم ورف فيرس في حاجة اسمها كبر فنومنا كبر فنومنا ديه هي عبارة عن ايه نيو وورد بتكون نتيجة ترومة يعني واحد عنده وورد مثلا في ايده اليمين نتيجة ترومة او ان هو جرح الوورد ده بيحصل في ايه بيخصل ان يتكون ورد جديد في منطقة قريبة منه ثاني نوع اللي هو البلانت وورد بيبقى موجود في الفيس والهاند بيبقى عباره عن سموت وفلاتش يعني هو وببقى فلات بيبقى له يعني ايه طوب اللي هو ايه لما تجد تبص على حيث نوع محبب كده بيبقى ببيول وببقى صلايكي إليفيتد وببقى لونه اغمأ من من الجلد اللي حواليه في النوع الثالث من الورد اللي هو البلانتر وورد ده بيبقى موجود في الصول في, في الرجل بيبقى عبارة عن small shiny black بيبقى painful في رقم اربعة اللي هو الفيلي form ده بيبقى موجود في الميك وفي الايلد الdigital form بيبقى عبارة عن ببيول وببقى موجود في الفينجر يعني بيبقى ايه بيبقى موجود في الايد وفي يعني بين الصوابع وعلى الصوابع ببقى ببيول وببقى له finger like projection آخر حاجة اللي هو كونداليوما أكوليتا بيبقى عبارة عن small elongated uh بيبقى عامل زي يعني بيبقى قابب كده شوية بيبقى موجود أكتر في المنطقة بتاعت ال البرنيم عند ال في جينات ده بالنسبة لكلينيكال وو uh, بتاع الوورد اللي هم مايد ست أنواع وورت والبيان وورت وورد والبانتر وورد والفليفورم والديجيتال فورم والكونداليوما أكوليت بيهمنا جدا حكاية الكوبر في نومنا الكوبر اللي هو نيو وورد developed as the site ذا طيب بنعالج واحد عنده وورد العلاج بتاعه هو اولا احنا ما بنحبش نلجأ للجراح الا في الاخر فما بنحبش نعالجه جراحة بنعمل الكترو كوتري كرايو كوتري ممكن ندي حاجة اسمها ريتونيك أسد الكترو كوتري بن... يعني لما بيبقى فيه بقى بنفل في بنلجأ له الكرايوسيرابي اللي هو بدنا منبدأ نجمع له غاز ثاني أكسيد كربون اللي هو سي أوتوسنو، الكيميكل كيميكل كوتري اللي هو سلسلة قصد وممكن نستعمل كمان الفورمالي. طيب ده العلاج العام لأي ورث طب في أنواع بقى معينة لو طلب منك نوع لعلاج معين الكومن ورث مثلاً الكومن ورث العلاج بتاعه الليبترو كوتري والكرايو كوتري والكيميكل كوتري لكن البلان ورث العلاج بتاعه أرتنويك قصد في البلانتر وورت العلاج بتاعه كيميكا الكوتري طب ايه هو الكيميكا الكوتري اللي هو سلسلك أسد وممكن الفورمالين كمان بعض الناس كمان بتضيف الليذر والإكسجن كجراحة في الليك تستعمل يعني انك تحاول تدمر الورت هو الورت ده أصلا ايه احسن علاج له هو فيروس يبقى احسن علاج اللي هو ايه انت فيروز لاج بس للأسف مفيش يعني مفيش ايه ما فيش antiviral drug لعلاج اللي يوم بابلومة فيروس فإحنا بنعتمد على إيه بقى في العلاج يبقى الكارنتي تريتمينت في العلاج أول حاجة إن إحنا بنعمل destroying للليجن سواء بقى إيه بالإلكتروكوتري الكريوكوتري الكيميكال كوتري إرتونيك أسد إن إحنا بنستعمل خلسيلك أسد اللي هو كراتوليتك أو بنستعمل الليزر هدفنا إن إحنا نعمل destroy للليجن lesion وآملا إن إيه يحصل destroy the نفسه وبندي كمان حاجات تزود المناعة زي interferon <تصفيق> injection وحاجات بقى ايه يعني برضو ولازم برضو في العلاج ندي ايه anti-biotic وanti-fix طب ايه هو الهيستوباسيولوجيكال بتاع الورد بيحصل في الورد حاجة من ثلاثة او الثلاثة مجتمعين يعني على حسب كل نوع بقى من الورد بحصل hyperkeratosis وacanthosis وبابليمتosis الhyberkeratosis يعني sickness في الhorny layer الacanthosis بيحصل sickness شيء الاسباين الليير اللي في السكن البابيل ماتوزيس بيحصل ديرمال بابيلا بتبقى ممتدة لتحت بحيث ان الجلد بيبقى ايه لو شفته طبعا ورطة هتبقى فاهم المعنى اللي انا ايه اقصده احساسن حبب شوية وايه في حتت عالية وحتت واطيه ده للبرد بتاع الورط بالوورت برده بيعتبر معدي وبيقدر ينتشر بالذات اكتر لو لو الوورت ده الجرح بيبدأ ينتشر بقى ممكن ايه عن طريق مثلا اللي هو الاطوانيكوليشن او عن طريق بقى انه واحد يعني يحصل الجسم متعور فيتنقله الفيروس وكده. اه اهم حاجة بس فنحب نركز عليها في الورد الانواع بتاعته اللي هو الكمان وورد والبلان وورد والبلانتر وورد رقم اثنين في الفيرل سكين انفكشن حاجة اسمها المولاسكم المولاسكم دوت هو عبارة عن فيروس من مجموعة البوكس فيروس طريقة العدوى عن طريق الديريكت كونتاكت. الكلينيكال بكتير بيبقى ثينجل وملطبول. بيبقى شايني بيرلي وايت بابيول أهم كلمة في الملصق عشان سي ال إن هو بابيوس. بيبقى فيها شيزي ماتيريال. حاجة كده عملة زي الجبنة. كان بيس لو عصرتها من الليجنط لا بتنزل. حاجة كده عملة زي إيه؟ الكريمة أو الجبنة. بتخيب أكتر الاطفال الأطفال بتبقى موجودة في الفيس والترانك والإكستريميتز بتبقى موجودة في الأظلت في الميل أكتر من الفيميل بتبقى موجودة في الأظلت عند منطقة الجنينتالية الديفرينشال دايجنوزز يعني المين ديفرينشال دايجنوزز بتخش مع أنواع وبتخش كمان المرة دوت هو ممكن لوحدة خلال برضو برضك من طرق العدوى الاوتو التريتمنت ان احنا بنعمل ديستروي للفيروس عن طريق بقى او عن طريق الليزر ممكن كمان الالكترو كوتري رقم ثلاثة البتريادز روزيا ده بيبقى هو ديزيز بيبقى موجود في بيبقى في فصل الربيع والخريف هو بيبقى موجود في منه كذا نوع في الكلاسيك تايب والابورتيف تايب والانفيرت تايب والجنرالايزد تايب ده بس اللي يهمنا العناوين بيبقى معاه اتش وسكيل في حالات الكلاسيك تايب الديفرنشال دياجنوست بتاع البكتيريا روزيا اللي هو البكتيريا بجماع انواعها والبكتيريا سوبرايتيك والسيرسنيت والسرايس يبقى تاني البتريادز روزيا سيلف ليميتد ديزيز موجود في اوتا مون سبرينغ كلاسيك طيب ابورتد تايب وانفيرتد تايب وجينيرلايزد تايب ديفرنشال دايجنوزس اللي هو السيرسنيت ليجن واي والسرايس والبتريادز ديرتيكالر والانواع بتاعه طب العلاج بتاعه ري اشورنس مجرد انك تطمن العيان لان المرض بتاعه سيلف ليميتد هيخف لوحده بندله انت يستميني بدراج لو معاي اتشنج او في سكيلي وبوهرش وكده ومدايه ممكن ندلله كمان انت بايوريتكس دراج ممكن يعني مجرد بس النظافة الشخصية وكده وهو هيتحسن لان المرض سيلف ليميتيد ديزيز كده احنا خلصنا الوقت بعد كده الهيرب استمبليكس هو عبارة عن ديرل انفكشن بيصيب لسكن والميوكوس ممبرين في منه نوعين في السيمبليكس فيروس تايب 1 ده أثرت السكين والميوكس منبرين بس لكن فيروس تايب 2 المود of عن طريق دايركت هل الهيروسومبليكس بي بين العدوى عن طريق لا هو no ملوش علاقة بالدروبليت هو الهيروسومبليكس فيروس تايب واحد. هو المنتشر أكتر وبيمثل من 70% لحدة 80% لكن الهربس سنبليكس تايب 2 بيمثل 20% ل30% مستري في الحالتين بيبقى أسيبتوماتيك طب إنت المريض بيبقى برايمري انفكشن لما يكون أصلا قبل كده كان سيرو يعني قبل كده عمره مجاله المرض لأنه لو حصل له ريكار انت هيشتكي من موضوع ثاني هنتكلم عنه كمان شوية طب إيه هي الكلينيكال بيكشور بتاع واحد عنده هربس سنبليكس الاول بيبقى فيه جروب اوف او بيزيكال بتبقى موجودة بقى في آه, ممكن آه, تعمل استوماتايتس وديت اشهر مكان في الاورال كافيتي بتخف لوحدها وبترجع تاني ممكن ترجع تاني بعد اسبوعين آه, ممكن تعمل كراتوكونجكتيفايتس اللي هو التهاب في الايه في الـ conjunctiva وفي القرنيه ممكن يحصل فيها اسكار وهيلب اسكار لان القرنيه لو حصل فيها اسكارنج هيقل الفيجن ممكن تبقى بنفل فيزيكال بتبقى معاها كمان اكزيما بالنسبه للجنيتاليا بتبقى افكت اكتر الناس اللي ايه الهوموسيكشوال والمالت مالتيبول سكس بارتنرز ممكن بعد شوية المرض يجي تاني بصورة ريكيرنت ريكيرنت ليه لان بيبقى الفيروس مستخبي جوه الجانجليا فلما بيحصل اي حاجة تعمل اريتيشن للجانجليا ديت او السنسوري نيرف اللي الالفيروس مستخبى فيه بتبدأ المرض ينشط تاني ويبقى سيكندري ليه يعني هو كان المرض جاله الاول برايمري ومفيش وظهر عنده شوية مانيفيستايشن بعد كده المرض اختفى وخف خالص ما عادش بيشتكي من المرض رجع له تاني المرض ايه بقى الحاجات اللي تخلي المرض يرجع له تاني اول حاجة ان هو يتعرض لاي فايرال انفيكشن يتعرض للشمس لو جاله ريسبيرتوري انفيكشن لو اتعرض لاستريس او تروما او فيفر طب ايه يا الكمبيليكيشن بتاعت واحد عنده هيربس سمبليكس فيروس اول حاجة ان يخصل ساكن بكتيريا الانفكشن ممكن يحصل كورنيا الاوباسيتي ممكن يحصل في في الفيميل من طيب تو كونسر سيرفكس ممكن يحصل إنك سلايتس طب ازاي بنعالج الهيربس سمبليكس فيروس بندي توبيكال البوريك اسيد والأسايكولوفير ممكن ندي كمان سيستيميك أسايكولوفير في حالات الناس اللي هي بتبقى البناعة بتاعتها ضعيد طبعا قلنا لازم ندي انتسيبتيك بصفه عامه لاي حاجة في الجلدية علشان ايه انا ببقى خايف من سكندري بكتيريال بردك لما بتيجي تفحص المريض اللي عنده هربس امبليكس بتلاقي الريجيونال لينف نود بتاعته بتبقى لارج وبتبقى تندر بتلاقيها اول ما بتيجي تفحص العينه وبتكشف عليه بتلاقي السادن اولتروف جروب ديفيكيل على الريسيموس بيز ممكن تبقى الكسريتيد او كرست على حسب الحالة ده بالنسبة للكلينيكال picture بتاعي طبعا المولد اصلا بيبقى معاه الاعراض ده العادية بتاعة البرودرومال بيبقى عنده اتشينج ممكن يبقى عنده فيبر بيستجيب وبتحسن على العلاج ممكن يخف كمان لوحده بس احنا خوفنا كله من secondary ريلاتس او latent infection اللي هو يبقى الفيروس مستخبي في الدورزل root ganglia وبعد كده يحصل له ان هو ايه يظهر تاني بالاعراض بتاعته بعد كده نتكلم على الـ Checking اللي هو إيه الـ Varsilla Zoster دوت من أنواع الفيروسات اللي هو إيه من مجموعة إيه الـ Books Virus العدوى هي Droplet Infection أو عن طريق Direct Contact بالنسبة للريسكي جروب هو أكتر في الـ Children بتاعته من أسبوع لثلاث أسابيع لكن الـ Infectivity Period بتاعته بتبدأ من اليوم الرابع على الرغم من ان المرض بيبقى لسه ظهرش يعني ايه واحد طفل دلوقتي جاله العدوى النهاردة بعد اربعة ايام هو ما بيشتكيش من اي حاجة لسه ما فيش عنده المرض لكن في خلال الاربعة ايام دمت من اليوم, من اليوم الرابع بيبدأ يعدي العائلة اللي حواليه يعني بيبدأ العدوى من اليوم الرابع من العدوى ممكن يعدي ناس تانية هو بيعتبر في المرحلة ديت حامل المرض هو لا يشتكي ولكنه حامل المرض بعد اسبوع بقى من العدوى هيبدأ يشتكي من الأعراض. طب هيشتكي من إيه؟ هو بقى عنده مايل برودروم اللي هو بيد اللي هي الأعراض بقى بتاعت إيه؟ الفيبر إنفلكشن اللي هو فيبر وهيدرونوزيا و vomiting الأعراض العادية دي زائد إحساس بالهرش عنده itching بقى فيه بابلو فيزيكلر بيبقى فيه فيزيك كده بتبقى موجودة على جسمه بتبقى ممكن تقلب بباستيول يبقى فيها بس وبتبقى اهم حاجة ان هي بوليمورفيك ليجن ابيير ان كروب بتبقى موجوده في تجمعات كده وبتبقى واخده مناطق كبيرة من الجسم ايه هي الكومبليكيشن بتاعه الفارسيلا او تشيكن بوكس بالنسبه للعيال الصغيره بيحصل سيكند بكتيريا انفيكشن بيبدا يهرش يدخل بكتيريا بالنسبه للادلت لو واحد كبير شويه وجاله تشيكن بوكس ممكن تبقى خطيرة لان ممكن يحصل عنده نمونيا او انكيسايز ازاي بنعالج واحد عنده تشيكن بوكس الاول بندي له علاج سيمتوماتيك تريتمنت اللي هو ايه بندي له اورال انتيستامينك عشان ما يهرشش بندي له انتي بايوتيك لو كانت مناعته ضعيفه بقى ممكن ندي له ممكن نعمل فاكسينيشن ودي طبعا مش متاح قوي بس اهم حاجة في الفارسيلا ان هي بتهيل وزهو تسكار يعني هي لما بتهيل ما بيحصلش سكار فورميشن ليه بقى لان الجرح بتاع الليجن ده ما بيأثرش على البيزل لير بتاعة الاسكن واحنا قلنا في المقدمة ان البيزل لاير بتاعة الاسكن هي الام اللي بتخلق بقية الايه الطبقات فطول ما هي ما تكسرتش يبدأ يرجع الاسكن للوضع الطبيعي بتاعه. طب ايه هو ازاي بنشخص المريض بتاع هتلاقي هو حصل المرض عنده وهتلاقي بوليمورفك ليجن هتلاقيه دايماً وعنده إيتشين يعني ايه طريقة زي ما قلنا او بعد كده الهيربس زوستر زوستر التعريف بتاعه هو عبارة عن acute skin infection due to reactivation of varicella zoster virus اللي هو chicken virus عن ما حصل اكتيفاشن هو ده بقى بنسميه طيب ايه اللي بيعمل reactivation للفيروس اول حاجة ان مناعة الجسم تقل او يحصل حاجة تعمل له stress او الفيبر او sun exposure اه هيشتكي من ايه اول ما بيبدأ reactivation بيشتكي بقى من البرودرومة البين اللي هو بقى fever و نوزيا و vomiting وكلام اللي احنا عارفينه ده وبيبقى في painful و itchy group of physical وطبق على الرسميتس بيز ومعاها درماتول ديستريبيوشن اللي هي بتاخد ده ايه منطقة من الانيرفيشن بتاعت السكيل بتاعت آسف النيرف اللي كان ايه مستخبي جواه طيب الكورس بتاع المرة تبقعد قدقين من اسبوعين لثلاثة ايه اكتر حتة بتبقى افكتل هي بتبقى الدرماتوم الانيرفيشن باي السوراثيك نيرف او التراجيمينال نيرف ده اكتر حاجات بتتصاب مين اكتر ناس بيجيلهم الهربس الزوستر هي الناس اللي جالها قبل كده الايه الفاريسيلا اللي هي بوكس فلما بيحصل من اكتر مجموعة بتبقى جروب الناس اللي سنها كبير او الناس اللي مناعتها ضعيفة زي الايدز او اللي بياخدوا ايه كورتيكوسترويد او اي حد مناعته ضعيفه هل الحكايه ممكن ترجع ان يحصل رياكتيفيشن تاني ايوه ممكن يحصل رياكتيفيشن تاني للمرض مين بقى يعني أكتر عرضة للموضوع ده عن طريق الـ Direct Contact مع واحد كان عنده فارسيلا قبل كده أو تعادل واحد عنده فارسيلا بس نظر إن هو يحصل الـ Herbiz Zoster قبل ما يجي فارسيلا زوستر بيرت يعني ما فيش حاجة اسمه الـ Herbiz Zoster ييجي لوحد يعني نتعش يجي كمرض في الأول لازم يجي نتيجة Reactivation للـ Chicken Box أو الفارسيلا زوستر طب ايه الكومبليكيشن بتاعه الهربس زوستر اكتر حاجه ان بيحصل حاجه اسمها نيروجيا بتبقى زي التهاب كده بقى في النيرف اللي بيبقى ايه الفيروس متخبي فيه لما بيحصل له ممكن بقى يحصل سيكند بكتيريال انفيكشن ممكن اسكارنج ممكن يحصل كرياتايتس ممكن يحصل رامزي هانت سيندروم رامزي هانت سيندروم دوت هو عبارة عن فيشل بولسي بيبقى اللي يعني الفيشة البولسي ممكن يبقى معاه بين كمان يعني ده حاجة هندرسها اكتر في التناسلية ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر ممكن كمان من ضمن الكمبيليكيشن ان يحصل ايه انكفلايتس او المنينجايتس ازاي بنعالج الهيرب الزوستر احنا بندي علاج سيبتماتيك تريتمنت اللي هو الانالجيزيك الحاجات المسكنات خفض الحرارة اللي هو الحاجات العادية ممكن ندي بقى كمان لو كان الحالة تستدعي فالعلاج بيبقى عبارة عن طبيكال عشان البين والوجع بندي اي حاجة تقلل يعني تقلل الوجع غالبا بيبقى الهيرب الزوستر بيبقى يونيلاترال وبتبقى الكلينيكال بيكشر بيبقى معاها ايه بابلو فيزيوكولراش وممكن تبقى فيها باستيول او معاها كمان ألثر. وبكده احنا خلصنا الستة فيرال سكين ديزيز اللي علينا هنعدهم تاني بقى بسرعة بالنقطة الامي سيكيو بالنقطة المهمة اللي لازم تاخد بالك منها هنعدهم تاني كده بسرعة هنبدأ الأول بأسهل اثنين عشان بخلصنا منهم اليال بترييز روزيا بتبقى هو سيل في ليمتي الديزيد بيبقى موجود في اليانج أضلت بيبقى بنتشر أكتر في الربيع والخريف الأنواع بتاعته كلاسيك طيب وابورتف طيب وانفيرت طيب وجنراليز طيب اللي بيهمنا بس في الانواع بتاعته جزء انك تقولهم بس الاسامي ده الحاجات اللي هي بتبقى سيرسينيت والسورايسز العلاج هو مرض اصلا بيخف لوحده ويبقى محتاج بس رئة شورا مجرد ان لو فيه هارش او ايتشينج بيبقى ياخد بقى انتيستامينكزرال وهي وحاجات خفضة للحرار المناسقا هو عبارة عن شايني بابيول بيبقى بتطلع كده مادة تشي <شيزي> ماتيريال بتبقى ماده كده زي الكريمه او زي الجبنه العلاج بتاعها ممكن كراي سيرابي الكتريكروتري وطبعا طريقة العدوى في المراسقة اللي هي الكونتاكت او اما الوورت السبب بتاعه هيومن طريقة العدوى عن طريق او بتاعته ستة انواع اهم ثلاثة الكمون والبلين والبلانتر في ثلاثة تانيين الوارد فيلي فورم والديجي فورم والكنديلومة اكموليتا الكمون وارد بيبقى ارتكتوماتيك بممكن يبقى معاه راف سيرفيس. في حاجة اسمها كومنر فنومنا ديت بتبقى نيو وارد في دي بولوب اقد البلين وارد بيبقى موجود في الفيت والهاند بيبقى معاه بابيول وبتبقى سلايتلي إليفيتد البلانتر بيبقى عبارة عن Small, shiny, وبتبقى بينفن اما بتبقى عبارة عن small elongated. وممكن تبقى coliform in shape. وبتبقى أكتر في الجينيتاليا وعند البريني العلاج بتاع الوورد هو ما بتحبش نلجأ للجراحة هو سبب فيروس احسن حاجه ان احنا نديله حاجات للفيروس لكن ما فيش فيروس سبيسيفيك ما فيش تريتمنت عشان ي... ايه ب... فاحنا بتحاول ندمر الإيه الورت نفسه ندمر ليش؟ فبنعمل إلكترو كرايوكوتري كرايو كوتري، الكوتري. ممكن ندي كمان ريتينيك أسيد. ااا الكيميكي الكوتري عبارة عن سلفيليك أسيد أو الفورمالين، الكرايو ثيربي اللي هو إيه سي أو توسنو. ااا الإلكترو هي بس تبقى بينفول شوية ممكن تسيب مكانها صق. الهربس ااا الهربسين هو عبارة عن فيروس افكت السبب بتاعه من ااا الواهر بس فيروس طيب واحد منبرين وطيب اثنين المود اوف بتاعه بيرك. الكلينيكال group ممكن تبقى تعمل وده اكتر حاجة ممكن يحصل فيها ممكن يحصل كورنيال في القرانيه فيحصل فيها اللي ال ممكن كمان تبقى وممكن يحصل ريكيرنت انفيكشن ثاني سبب اللي يحصل ريكيرنت انفيكشن والتروما والسان اكسبوجر بتاعت بتاعه كورنيال كانسر في طيب ممكن كمان يحصل الريفيما في الجسم العلاج بتاع الهربس سيمبلكس توبيكال بندي بوريك اسيد واسايكلوفير سيستميك بندي اسايكلوفير بعد كده التشيكن بوكس السبب بتاعه برازيلا زوستر بتبقى دروبلت انفيكشن الكلينيكال بكتشر بتبقى بوليمورفيك ليجن وهيل وذاوت سكار لان هي ما بيدمرش البيزا اللي هو البيزا السيل بتاعت السكن طبعا بتبقى اتش بيبقى الانسان عمال يور مشش يعني عايز يغروش جسمه كله لو جرح الفيزيكال ديت ممكن يحصل ايه انها تبقى بليدنج ممكن يحصل عليها سيكندري بكتيريال انفيكشن ممكن يحصل كمان معها بيربرا وممكن تاكون يحصل نيمونيا او الانسفالايتس العلاج بتاعه لو الانسان يعني ميول كومبلنت اللي هو صحته كويسه ومفيش مشكله بنديله بس خفض للحراره وانت ستامينيك وانتيبيوتيك وتوبيكال انتسيبتيك لكن لو كانت مناعته ضعيفه بنديله انتي فايرال اما الهيرب الزوستر فهو عبارة عن ري اكتيباشن للشيكين بوكس هو بيبقى عبارة عن بابيول وبزيكل الراش ممكن تبقى فيها بطول او كراست او ألثر بتبقى غالبا اولي لاطلر الطيب بتاعها ابورتك او يوموراجك بتحصل ريكابري افطر من من اثنين الاربع اسابيع بيحصل مع ساكندري بكتيريا انفكشن ممكن يحصل فاكرة كرياطايتس ممكن تؤدي الى بلايندنس معها حالة اسمها رانزي هانت سندروم رانزي هانت سندروم دي قلنا نتكلم عنها في التناسلية اكتر هي بيبقى فيشل بولسي ومعها اير بين ممكن كمان يبقى معها موتر موتر بولسي التريتمنت بتاع الهيرب الزوستر توبيكل وسيستيميك سايكلوفير وعشان البين بندي اي انالجين كده احنا خلصنا الفيرل سكن دي فيز بصفة عامة هم عبارة عن ستة اللي هو الهيرب الزوستر الورد والملافقة والبتريازيز الودي اهم واحد فيهم الورت بيسأل دايما على العلاج بتاعه وازاي تعرف انواعه واهم حاجة تاتة انواعي الكمن وورت والبلان وورت والبلانتر وورت حكاية الرياكتيفيشن اكتيفاشن والكمبريكيشن بتاعة الهيرب الزوستر وتعرف عن التشيكن بوكس ان هو بوليمورفي ليجن وبيهيل من غير فايبروز اما التريتمنت كلهم التريتمنت انت فيرال كلهم لازم يأخذ مضادات حيوية وحاجات للألم والحاجات دي. بس التريتم بتاع الوارث ممكن يجي سؤال واحد. كده انتهينا. الحمد لله من شرح بتاع الفيروز سكين ديزيز. إيشنا كده خلصنا الحاجات اللي كانت صعبة اللي هي البكتيريا إنفكيشن والفيروس إنفكيشن والفانجا إنفكيش. هنبدأ بقى في مواضيع صغيرة وبسيطة واسهل بكتير من. الايه الانفكشن. الاول حاجة نتكلم عنها بعد كده هي الشعر. الشعر طبعا اه بيبقى موجود الهير بتكون من وفي الهير بالب. الهير بالب ديت بتبقى مدفونة جوه الدرما البابل. المعدل الطبيعي للمهو الشعر هو واشد ميلي كل تلات ايام. طب ايه المناطق اللي نورمالي بتبقى. غير free skin يعني اماكن ما فيش شعر خالص اشهر الاماكن هي البالم والصول والليبس والجلاندز بينز والليبيا مينر جدا يبقى هم خمس أماكن ما فيهم شعر خالص هو طب إيه هي في اول حاجة ممكن يحصل حاجة اسمها اللي هي loss of hair. في الهرشتزم ده الهرشتزم زي ما خدنا في البطنة هو عبارة عن excessive gross of الهير in a male pattern في الفيميل يعني شعر يظهر عند واحدة ست بتوزيعة الميل الهايبر تريكيوز التريكيوز دوت هو عبارة عن excessive gross of hair في الجسم كله مش شرط بقى الاميل باترن ولا حاجة لا بس هو كثافة غزيرة في الشعر. بعد كده هنتكلم على بقى الألوبشة كموضوع مهم عندنا. إيه الألوبشة؟ تعرف الألوبشة هو loss of hair from normal hairy area. يعني الشعر يبقى ما عادش موجود وما عادش بيطلع بشرط ان هو يكون في منطقة نورمالي أصلاً تكون مصفحة شعر. الأنواع بقى التعسما دي بتاعة دي لتعسما كبيرا قوي. اللي بيهمنا بس فيها حكاية الالوبيشة الرياتة دي اللي هنشرحها لكن نقول التأسيمة الالوبيشة هي عبارة عن مجموعتين كبار في مجموعة حاجة اسمها سيكاتريشل, سيكاتريشل يعني ابرمنان دلوها دائما مش هيبقى في شعره في الحتة دي على طول ممكن يكون كونجينتا هو مولود كده او اقويرد زي بقى ايه واحد اتعرض لتروما انفكشن سواء ابسس او, أو كيريون او مالجنسي او ديسكويد لوباستر سوناتوز اللي هو ايه واحد مولود كده طبيعي ان ما بطلعش عنده شعر خالص او واحد اتعور احنا عارفين لما الواحد بتعور تعويره جامده مثلا الشعر في المنطقة ديت خلايا الشعر بتموت وما بيطلعش شعر جديد او انفيكشن عنيفة زي الابسس او الكوريين فهي بيفايبروزس في بقى نون كاتريشن النانسي كاتريشن في منه في منه كونجنيتال وفي منه اكوايرد الاكوايرد في منه نوعين في حاجة اسمها circumscribe circumscribe يعني محدد في منطقة معينة بس زي الالوبيشيا ارياتا اللي هي موضوعنا وفيه اندروجينيك وفيه traumatic aloebechia دي المواضيع اللي هي circumscribe اللي هي محددة في منطقة محددة وفي diffused واخذ اماكن كبيرة جدا من الجسم زي بقى الحالات بتاع في البطن اللي هو اندوكراينة اللي سواء بقى هيبو او هيبر سيروديزم او الضيابيتس او سيستيمة لوباس والcoronic liver failure وفي ادوية زي الادوية بتاع علاج السرطانات اللي هي فيتوتوكسك دراج وفي اذر دراج برضو زي الانتي سيرويد دراج والانتي كوليجانت دراج وبرضو الناس اللي بيبقى عندها ديفيشنسي زي الانير ديفيشنسي انيميا والبروتين مال نيوتريشن والسيفلس للتأسيمة الكبيرة للالوبيش بعيدة أنا بسرعة في عندنا التعريف بتاعها هو في منه نوعين في وفي نون على طول الحته ما معاش يطلع شعر ثاني ابدا سواء بقى او اكوايرد الاكوايرد زي تروما او انفيكشن زي ابسيس او كيريون او مالجنسي او الديسكويد لوبس في النون اللي هو ممكن يطلع شعر في المنطقة ديال زي بقى في حالات بتبقى كونجنيتال في حالات اكوايرد الاكوايرد بتبقى سيركمسكرايد اللي هو في منطقة محددة ما فيش فيها شعر زي الالوبيشيا ارياتا وده موضوعنا والاندروجينيك والتروماتيك الالوبيشيا في الديفيوز اللي هو اماكن كبيرة بقى من الجسم ما عادش فيها شعر زي الامراض بتاعة بتاعه الباتنه الديفيوز اللي هو الاندوكرين سواء هيبو او هيبر ثايرويديزم والضيابيتس والانيميا والمونوتريشن وسيستميك لو باس والكورونيك ليفر ديزيز والماليجننسي والانتي ثايرويد دراج والبروتين مال نيتريشن وبرضو ممكن السيفراسي يعمل الألبش كذا إحنا قلنا المقدمة بتاعت الألبش هنأخذ بعد كده الألبشة إرياتها الألبشة إرياتها تعرف بتاعها هو إيه صادن لوكاليز دلوس أف هير فروم نورمالي هيرين إريا أف دسكال يعني فج فقط كمية من الشعر في منطقة في اللسكال ب accents كانت شعر يبقى الألبشة إرياتها صادن لوكاليز دلوس أف هير فروم نورمالي هيرين إريا إسبيشالي في اللسكال الأسباب بتاعتها هو الأسباب بتاعت الألوبيشيا النون يعني مفيش سبب معروف حقيقي هو اللي عامل الألوبيشيا بس في حاجات بتقول ان هي إيه اللي ممكن تساعد على حكاية النذاء يعني نظريات طبعا احنا عارفين زي في البطن كده لما بنعرفش السبب الحقيقي بنقول نظريات فهو السبب الحقيقي للألوبيشيا رياتا النون لكن دقا في شوية نظريات بتقول ان في ناس بتبقى فيه في اميون ديزيز اموشنال اه في الميتابوليزم برضو هو الالويشيا رياتا افكت بص فيكس بتصيب الراجل وبتصيب الست طب الكلينيكال بيكتشر هيشتكي بقى من ايه اللي عنده الويشيا رياتا الالويشيا رياتا هيبقى فيه one or more batch totally ديفايد اوف hair يعني في حته من السكالب فجاه مفيش فيها هير خالص لوس اوف هير مفيش فيها اي بس ممكن نلاقي في جوة الحتة دية فيها شوية تسقطر دهير صغيرين كده وضعها وبنلاقي برضو في حاجة هناك إكسيكليميشن مارك اللي هو علامة التعجب بتاع الأوخات الشعراية هلاقي عليها ايه زي ما تكون علامة التعجب يعني ايه علامة التعجب اللي هي هلاقيها ديستال بتبقى سيك وبروكزمال بتبقى سين هلاقيها الحتة اللي لازقى في الراس بتبقى رفيع لكن الديستال هلاقيه تخين شوية برضو بيبقى مع الألوبشيا إرياتا شوية أصوصيات البصيلوجي ممكن نلاقي في ناس عندها الألوبشيا إرياتا ومعاها بيت اللايجو ممكن نلاقي النيل بتاعت المريض ده وتسيها مشاكل انك ممكن تلاقي النيل بقى تبقى سيك شوية ممكن تلاقي الاي معاها قطرة ديت أصوصيات البصيلوجي مع الألوبشيا إرياتا طيب أنت اقول على الألوبشيا إرياتا ديت أت بد بروجناوزس الألوبشيا إرياتا تبقى بد بروجناوزس لما يكون الواحد بقى عنده مشاكل تانية مصاحبة فبتقول لي بقى ان ده حالة خطيرة وفيه حاجة منعية بتبدأ اتباه دل الإنسان زي اننا ألاقي عنده مثلا عنده ألوبيشيا إرياتا في واحد أصلا عنده يعني كاتوبك الواحد عنده برونكيا الأزمة أو راينايتس أو واحد بقى عنده ألوبيشيا إرياتا يونيفرسل واخده دسمه كله طب ايه هو الديفرينشال دياجنوز بتاع الألوبيشيا إرياتا اي حاجة توقع الشعر وتخليه مش موجود زي التينيا كابيت بتبقى فيها بلاب دوت أو سكي ايه برضك في واحد كون الحاجات الكونجنيتال ده الكونجنيتال او او واحد خد دواء زي الادويه بتاعت السرطان او السيتوتوكسيك او وقللت طب ازاي بعالج أول حاجة لازم السبب لو كان في سبب معين يعني مثلا واحد عنده هايبو او هايبر ثايرويديز يبقى لازم او الهايبر سيروديزم. عنده دايبيتس يبقى, يبقى لو عرفت السبب اعالجه تاني حاجة بندي Topical Minoxidil المينوكسيديل اللي هو كان يعمل بازو ديلاتيشن واتكلمنا عنه في التسجيلات بتاعة الكارديو ممكن كمان نستعمل Topical Steroid أو Intradermal Steroid ممكن كمان بنستعمل البوفا. وبندي أدوية Immune و حاجات بتحسن المناعة زي الاستيرويد والبوفا. ده بالنسبة للعلاج بس أهم حاجة في العلاج بتاع الألوبيشيا إرياتا إن احنا لوع في سبب نعالجه راجعت تاني بسرعة ارياتا هو عبارة عن صاد localized دروس roots from normally hairy area especially in the السبب بتاعها النون بس في نظريات بتقول ان في اسباب جينيتكس او autoimmune او emotional ممكن يجي لهم ارياتا الكلينيكال هلاقي one or more batch totally مفيش فيها اي هير except ان انا ممكن الاقي شوية scattered هير هنلاقي mark هير الشعر هتبقى عامل ذا علامة التعجب اللي هو ثيك ديستالي وسين بروكزمالي هنلاقي برضو ممكن نقول ان الالوبيشيا الرياتة بتبقى التفاضية خالص من الشعر ممكن تبقى نون سكيل الديفرينشال دياجنوزز بتاعها هو التنياكابيتس الكونجينيتال الالوبيشيا والتوكسك الالوبيشيا واي طبعا حاجة ممكن تعمل لتوقع شعر زي الهايبو او الهايبرسيروديزم والديابيتس والسيستيمي كلوبس يخش ب ممكن نقول على ان الالوبيشيا دي لو كان معاها نيلد او كان معاها الوبيشيا بقى في الجسم كله اللي او اللي بقى في الجسم كله ما موجود او واحد جات له وهو عنده اللي هو توبيك اللي هو عنده إيه؟ الأزمة أو طيب إزاي بنعالج واحد عنده وده مهم جدا العلاج بتاع اول حاجة علاج السبب تاني حاجة بندي له توبيكال ممكن نديله كمان حاجات بتحسن المناعة زي الاسترويد او الانترالين والبوفا وطبعا الاسترويد ممكن ياخد توبيكال استرويد او انترا استرويد طب ايه هو التعريف بتاع الالوبيشيا توتاليز الالوبيشيا توتاليز هو لوس اوف بول سكالب يفقد كل الشعر اللي موجود في راس دي الالوبيشيا توتاليز لكن الالوبيशिया يونيفرساليز اللي هو إيه؟ ده يفقد الشعر اللي في جسمه كله يبقى إيه هو يفقد الشعر اللي لا في, كله. في الجسم كله. بعد كده الميلانين ديسوردر البيجمنتيشن ديسوردر مرض اللي هو البهاء اللي هو البيت اللايكو. البيت اللايكو بتاعه هو عبارة عن دي بيجمنتيشن اللي هو كومبليت لوس of الميلانوسايت in the affected area يعني الحتة اللي في السكن اللي بتفقد اللون بتاعها بتبقى الميلانوسايت بتاعتها الدرجة طب ايه يا الاسباب الاسباب unknown احنا مش عارفين السبب الحقيقي لكن في شوية نظريات في حاجات بتقول انه المرض اوتو اوميون او جيناتكس او يعني بعض الحاجات اللي هي ايه يعني اللي هو زي self destruction حصل اتعرض لمشاكل يعني في برضو حاجات نفسية ممكن تعملها بس ما هواش كلام واقعي بس هو السبب الاساسي النون في نظريات الوتو اميون وي اجيناتكس الديكنيشن بتاع الفيتل لايجو هو عبارة عن complete loss of الميلانوسايت in the affected area الكلينيكال بكتشر الفيتل لايجو افكت اني ايج وبوثيكس يعني افكت الميل زي الفيميل وبيصيب اي حد في اي سن الليجن بيبقى عبارة عن ميلكي ويت مكيول بتبقى حتة بيضاء ممكن تبقى باتش مكيول طبعا لو أقل من نص سنتي باتش لو أكبر من نص سنتي بتبقى variable in size و shape ممكن الشعر اللي فيها يفقد اللون بتاعه يعني لو حصل في منطقة شعر الشعر يفقد اللون بتاعه أو ممكن يفضل remain pigmented أشهر الأماكن اللي بيحصل فيها الفيت اللايبو في الفيت والهند ممكن يكون في بقى منه تقسيمات كتير ممكن يبقى سيجمنتال واخد منطقة معينة او الاكروفيشال اللي هو واخد الجزء الباس او يونيفرسال واخد اكتر من خمسين في المية من الجسم كله طب ايه هو الديفرنشال دياجنوست بتاع علبه اللايجو علبه اللايجو الديفرنشال دياجنوست بتاعه واحد جنده ابيض يبقى الالبينو اللي هو ايه اللي هو بيبقى عند الالبينو الواحد الشمس لو بيخف اللي هو لما اللي هو بيبقى كده حاجة كونجنتال والبيكرياتس بيرسي كلر والحاجات البوستي انفلاماتري او اتعرض لكيميكال دي بجميلتاشن طب ازاي بنعالج واحد عنده في تلايجو العلاج بتاعه احنا بنزيله توبيكالستيرويد او توبيكالبوفا البوفا اللي احنا كلمنا عنها اللي هو سورالين اللي هو سورالين ستة من عشرة ملي جرام وكده ممكن نعمل حاجة اسمها كاموفلاج اللي هو بتبدأ تغطيه تغط مثلا في الوش او بالذات لو كانت في ميل وكده والحكاية دي مضايقاها ممكن بس تغطيها لحد ما تبدأ تتعالج جنرالي بقى ممكن ندي حاجات سيستيميك اللي هو إيه البوفا اللي هو سورالين زائد ألترا بايلوت ممكن الكوبا اللي هي كي يو بي ايه اللي هو الكي اختصار الخلين زائد ألترا بايلوت ري ممكن ندي ACTH اللي هو بيزود الميلانين ممكن ندي كمان استيرويد وممكن في بقى بعض الحاجات الجراحية وفي جراحات التجميل بيبقى إيه ممكن نعمل سكين جرافت او ميلانوسايت كالتشر دي برضو تعني ايه هتدري سابقا ان شاء الله في ال... في جراحة التجميل اللي هو ازاي بنعمل ميلانوسايت كالتشر والسكن جراف نرجع تاني بسرعة البتال لايجو هو عبارة عن دي بجمينتيشن في السكن اسبابه امون ممكن يكون جيناتكس او اوتو اميون او اموشنل الليجن بيبقى عبارة عن ميلكي وايت مكيول او باتش فاريابل انصائز هي بتبقى من إيتشي ما بتبقاش محتاج يفرش فيها بتبقى شاربلي ديفين يعني أقدر أعلمها بوضوح بتبقى أول شيء جدا مختلفة عن الأماكن اللي حواليها التريتمنت بتاعه تبقى الاستيرويد تبقى البوفا كوفا ممكن ندي بوفا ممكن برضو ندي استيرويد وأحسن حاجة في الفيرست شويز دلوقتي بقى في الجراحة إنه بيعمل سكين دراست أو ميلانوسايت قاتشا هذا الأمراض بتاعت الكولاجين ديزيز اللي بقى الدرس حاجات منها كتير في الشطر بتاع الروماتولوجي الكولاجين ديزيز الأسباب بتاعتها هو أوتواميون بيحصل في برينويد ديجنريشن في الكولاجين فايبر في عندنا الأمثلة بتاعتها اللي هو السيستيميك لوبس الدرس في الروماتولوجي والسكلييرو ديرما والدرماتو مايوسايتس وفي الديسكويد لوبس طيب بيحصل كورونيك انفليميشن في الكنيكتب تيشو بيحصل او أو إسكيليروزز. ببقى باردوش معاها زي Arthritis أو Organ Abnormality نتيجة إن بيحصل قط وانتبودي الجنس والنورمل تشو بيج يكسره. اللي بيهمنا لوباس لوباس لو بتبقى موجودة في الأضلت في الفيميل اكتر من الميل. الليجن بيبقى غالباً well وبيبقى Disk Like وBlack. في ممكن يبقى في أشهر الأماكن اللي بيصبها الفيس والسكالب ازاي بنعالج الديسكويد لوبس ممكن نعمل سونسكرين توبيكال وأنتي ماراليال اللي هي المalaria الراد اللي هو الأدواب بتاعت المalaria زي ما درا في الروماتولوجي إن إحنا ممكن ندي الـ الأدواب بتاعت المalaria على أساس بتقلل المناعة شوية فبتخلي الجسم ما يجمش بعض. ده اللي هي إذا الكولوروكيين وكده. طيب نعيدهم تاني كده الدسكويد لوبس هي بتبقى في الأدلت أكتر في الفيميل أكتر من الميل بنسبة اثنين لواحد الليجن بيبقى سينجل مالتبل سينجل أو مالتبل بيبقى ويل ويلدفايند بلايك بيبقى فيه هايبر كيراتوزز ممكن يحصل فيه أتروفك سكار بيبقى ممكن يبقى هايبر بجمينتل أشهر الأماكن اللي بيصدها الفيس بيسيب باترفلاي إيريا في منطقة النوز كده زي بتاعة اللوبس ممكن يعمل في الاسك العلاج بتاعه توبICAL uh, uh, ممكن ندي سيستيميك أنتملاريا دراج سانسكرين ممكن ندي خيط ممكن ندي توبICAL أنتيسبتك دراج على اساس ان هي بتبدأ يعني إيه? تنضف الجسم عشان أنا بخاف من طب what are the most important skin signs في السيستيميك لو بس حاجة انت في, في درستها لها علاقة بالسكين اول حاجة المالر فلاش الديسكويد ليك والفوتو دمت لهم علاقة قوي بالسيستميك لوبس طب ايه هي الاسكلييرو ديرما. الاسكلييرو ديرما ده عبارة عن جروب من ديزيز بيبقى معاه مايكرو فاسكولار وكونيكتيف دامج فبيؤدي في النهاية الى فيبروزز. وده مرض مشروع بالتفاصيل في المذكرات وفي الورق بتاع الروماتولوجي بعد كده مجموعة من الامراض اسمها بابيلو سكوينس هي عبارة عن بتبقى فيها بابيول وبليك على السكن ايه هي الأمثلة بتاعتها السورايسز اللي هي الصدفيه وده اشهر مرض هنتكلم عنه والبترييزز روبرا بليرز واللخن روزيا والسيكندري سيفلس السيكندري سيفلس مش هنشرحه لان احنا هنتكلم عليه في التناسلية ان شاء الله طيب ايه هي الثرايسز الثرايسز هو اولا مرض منتشر لان بيصيب 2% من الايه من السكان في العالم كله الثرايسز نون انفيكشس عشان كده هو ما بيعديش بس ممكن السكندري بكتيريا انفيكشن هي اللي تعديك لكن الثرايسز نفسه ما مرض معدي بيبقى معايا ديدوسكويمس مالفورميشن في السكن بيحصل انفلاميشن وهايبر بروليفيريشن في السكن طب هل في سبب معين للمرض ده لا هو مفيش سبب الايثيولوجي بتاعه انون لكن هما بيقولوا ان في ناس بتبقى جينيتيكالي بتبقى عرضة اكتر للمرض دوت او في حصل عندهم ديسبيتنج فاكتور خلى المرض يظهر زي ان هما يتعرضوا لتروما او انفيكشن او هرمونال ديستربانس او صن اكسبوجر او دواء زي البيتا بلوكر والانتي مالاريال دراج او الكحول او تدخين السجاير بس ده طبعا برضو كل انديركت تحت بند النظريات طب ايه هو الهيستوباثولوجيكال تشينج اللي بتحصل بيحصل حاجة اسمها بارا كيراتوزس اللي هو ريتيند نيوكليا في الستريتوم كورنيام اللي احنا قلناها في اول التسجيلات خالص وممكن يحصل كمان ريجولار اكنسوزس طيب ايه هي المين كومبلين اللي المريض بيشتكي منها اللي عنده الصدفية أو سرايسز بيشتكي من ديستفيجر ميك ا الكلينيكال تايب بقى بيتقسم على حسب المورفولوجي ممكن يبقى فيه بليك او فيه باستيول الباس فيه يعني البيزيك اللي هو فيها بص بتسميها باستيول او أكورد انتوزا سايت ممكن تبقى موجودة في سكالب او النيل او الجينيتاليا بالنسبة للبليك تايب بيبقى معاه حاجة اسمها كوب نفنومنا اللي هي ايه كل ما يتجرح ينقل العدوى في مكان تاني اللي هو ايه بيحصر ريكورنس للديزيز افتار تروما في سكالب ممكن يعمل ألوبيشيا في النيلز بيعمل بيتينج في الضوافر وممكن يخليها كمان تدخلع من مكانها ممكن يبقى المرض معايا شوية ايتشينج بالنسبة للجينتاليا ممكن يعمل بابيول على منطقة الجينتاليا في بالنسبة للسكني بيبقى فيه ريدي سكن وفيه سكيلي وطبعا السوريس لانه مرض يعتبر في سيستيمت احنا مش عارفين ايه سبب اللي عمله فبيعمل كمان ارس طب العلاج بتاع المرض بتاع السورايسيس ايه العلاج بتاعه احنا الاول لان مفيش علاج حقيقي للمرض فبيبقى العلاج ريأشورنس واكسبلينيشن ونوضح للعيان المرض بتاعه ولازم يبقى عنده فيزيكال ومينتال ريست عشان لما بيكتئب او بيخش في اللي هو ايموشنال ستريس المرض يشد عليه ويظهر عليه اكتر لازم في جنرال ميجرمنت ان احنا بنعمله الريا اشورنس والاكسبلينيشن وتوضح له ان المرض بسيط وعادي وما فيش مشكلة وهو يثبت لما حالته النفسيه تتحسن ولازم يريح اعصابه وما يعملش مجهود عنيف يبقى ريا اشورنس واكسبلينيشن وفيزيكال ومينتال ريسك في توبيكال ميجرمنت اللي هو العلاج بقى توبيكال اللي هو ايه بن بنعمل إيه بنديله توبيكال استرويد وتوبكال ريتينويد اسيد ممكن حاجات بقى سيستميك زي ريتينويد او ميسوتريكس 8 وفي راديو سيرابي زي البوبا او اليوبا بندي ممكن كمان سلسلك اسد وممكن ندي ميسوتريكس 8 ده بنندى للموضوع بتاع السورايسس برضو حكاية اللي لو سألك ايه هو الديفاين ليجن اللي انت بتلاقيه في السورايسس بالجاريس لو قالك which one is called سورايسس بالجاريس السورايسس بالجاريس اللي هي بيبقى معها بلايك ويل والديفاين وبتبقى موجودة اكتر على الالبو والنير واللوور باك والسكال. هو ده حكاية ال ااا السرایس بالجيس. لكن السرایس ده مرض كبير قوي سوا عام. نرجع تاني السرایس بسرعة. السرایس هو مرض من مجموعة امراض البابلوس كوين مصديديت. بيوبع بارا عن إسكالي رسميتاس إنفلامي إنفلاماتري بابيول وبليك. هو ال البابلوس كوين م مجموعة كبيرة من الأمراض أشهرها السرایس والليسم بلانس. والبتريز روزيا والبتريز روبرا بليريز هو نون انفيكشنس نبيعديش لكن بيحصل كوتينياس انفلاميشن وهايبر بروليفيريشن في السكن مش عارفين السبب الحقيقي للمرض السبب بتاعه انون لكن في نظريات وفي حاجات بتقول ان في بريسيبيتينج فاكتور زي تروما والانفكشن والهرمونال ديستربنس وسان اكسبوجر والكحول المين كومبلين للمريض بيجي لك بيها العياده اللي هو بيسفجر منت حاسس ان في حاجة غلط في جلده ومضايقاه وشكله وحش الليزتوبسولوجيكال تشينج بيحصل حاجه اسمها باراكراتوز اللي هو ريتيند نيوكليا في الاستريتوم كورنيام اا التريتمنت بتاعه طبعا برده في السرايس الدكسير الضوافر قوي بتخليها بيتين كأنها متخرمه كده وممكن تعمل فيها سكن خلي الضوافر تتخلع من مكانها او تتضخم شوية او تبقى كأنها مخرمة كمان المرض ممكن يخلي يصيب الانسان بالحكه والهرش ممكن كمان الجلد بيبقى ريد سكين وفي سكيلي ممكن تبقى فيها باسطيول نتيجة سيكندري بكتيريا انفيكشن وفي باص ممكن كمان تعمل ارثوروباس طب العلاج بتاع السرايسز ايه العلاج بتاعه في توبيكال وسيستميك التوبيكال بندي ستيرويد سلسليك اسيد والطار الطار دوت بيبقى بتركيز من 2 ل 5% حاجه اسمها جوكر مان تكنيك بندي كمان انثرالين وكمان بندي في العلاج اللي هو توبيكالستيرويد وتوبكالرتينويد أسد يستستمك بندي ريتينويد أسد ميستريكسيت وممكن ندي كمان نعمل كمان راديو سيرابي سواء عن طريق البوفا أو UVB بنعمل ألترافيروت A زائد اللي هو سورالين كده اتكلمنا على السورالين أما اللغم بلانس البلانس دوت الباصولوج بتاعه بيبقى لكوفاكشن دي جنريشن في البيزل سيل ليير الليجن بيبقى بابيول البابيول بتبقى فلات، وبتبقى فيها حاجة اسمه كوبنر فنومنا اللي هو ايه لما بتتعور او كده بيظهر المرض اكتر بتبقى ايتشي ومعها هرش جامد وده اكتر يعني حاجة من الاعراض بتظهر ان الاسم بيبقى بيهرش جامد بتبقى فيها بابيول اشهر الاماكن على الـ على الريست فليكسور المرض نفسه يعتبر منتشر ما هوش قليل بينتشر اكتر في الربيع والخريف اكتر كومبليكيشن بيعملها السكويموسيل كارسينوما هل هو مرض سيستميك ولا لا لا هو المرض ما هوش سيستميك هو حاجة لوكالايز بلسكين بس ممكن يبقى اسوشييتد مع ادفر سيستميك ديزي زي الهيباتايتس والماريجننسي هو برضو بيتصيب النيل ممكن يعمل نيل اتروفي او ديستروك يبقى الليغمبلاناس هو عباره عن ليكو ديجنيريشن في البيسال سيل لاير عشان كده ممكن يقلل ب سكوير ماف كارسينوما الليجن بتاعه بيبقى بابيول بيبقى اتش إيشي... بيبقى اكتر الاماكن موجود في الصاي والصيكرم والنيك اللي برضك بيبقى اتش إيشي... اكتر بتاعته انه هل المرض سيستيميك ولا لا لا هو ما هوش سيستيميك بس ممكن يبقى اصوصيات اتبقى اظهر سيستيميك بزيز زي الهيباطايتس و الماليجنانسي اللي تريتمنت بتاعه بندي توبية الستيرويد ممكن ندي سيستيميك انتيستامينك درج او سيستيميك سيستيرويد يعني عشان برضو لان هو المين كومبيلين اللي بتخلي المرض يشتكي هو الهاش اما البترياز روبرا ليريز هو عبارة عن Diffuse سكيلي Region، ااا وزاوية بيبقى معها نيل دي اهم حاجة بس عشان الم سي يبقى كمان معها Batch of Folicular Hyperkeratosis. يبقى تاني ايه هي البتريزز روبر بلايز هي عبارة عن Diffuse بيبقى معها Batch of Hyperkeratosis. بيبقى معها نيل دستروفية. بعد كده البرازاتيك انفكشن البرازاتيك انفكشن اللي في السكن هم عندنا في مرضين اللي هو السكيبز والبيديكيلوزيز كابيتس هنقولهم في صورة سؤال وإجابة علشان ايه هم مواضيع يعني سهل ما فيش فيها كلام كتير السكيبز السبب بتاع السكيبز أصلا باللاتيني يعني اسكراتش يعني هرش الحادات ما الجلد يضعو من السبب في السكيبز في ح... في حاجة كده في كان كنسبها الميتس ترقبيتس كبير مين اكتر ناس عرضة ان هم يتعرضوا للسكيبز الناس الفقيرة الاوفر كراودد اللي ما عندهمش بيرسونال هايجين كويسه اللي بيبقوا اكتر بقى ناس اللي بيبقوا بقى المساجين الناس اللي في الحرب اللي بيبقوا قاعدين في اماكن بقى عشوائية وكده ده اكتر عرضة ان هم يجيلهم السكيبز وطبعا لو ناس موجودة في اماكن ملوثه وانفكتد بايه بالميكروب هل, هل الاسكيبز دوت بيصيب الانسان بس؟ لا هو بيصيب الانسان وبيصيب برضو كل حيوان الميتز دوت هي دايما في ميل هي اللي بتعيش تحت الاسكين الانكيوبشن بيريود من 4 ل 6 اسابيع ممكن يبقى الانسان في طريق العدوى ممكن عن طريق البيريكت كونتاكت او لازم يحصل بقى كلوز كونتاكت وذ انفكتد بيرسون هو ده اهم حاجة في طرق العدوى يبقى المود اوف انفيكشن في السكيبل هو الدايركت كونتاكت لفتره طويلة طب ليه ليه من الصعب ان يحصل ان دايركت كونتاكت لان المايدز كانت ليف اواي فروم ذا هوست ما تعيش بعيد عن السكن بتاع الانسان لو عاشت بعيد عن السكن بتاع الانسان لمدة يومين بتموت فعشان كده اكتر طريقة للعدوى هي طريقه الايه الدايركت كونتاكت طب ازاي شخص واحد ان هو عنده سكيبل اول حاجة هيقول لي ان هو دايما بيهرش عنده هلاقي في فاميلي في ناس تانية في العيله عندها نفس الـ المشاكل وبتهرش بردك لو جيت اعمل هلاقي عنده ايه هو بقى اللي هو البرو او الفرو اللي هو ايه الطان اللي احنا اتكلمنا عنه وهلاقي بقى ايه هي المحتويات بتاعه البارو او الطان والطان دوت او الفارو هلاقي فيه فيميل مايتس الفيميل موجود معاها الايج بتاعتها البيض وموجود معاها السكيل بتاعها الفيسز اقدر افحصها تحت الميكروسكوب يبقى بيجي سؤال ام سي ايه هي الحاجات اللي هتلاقيها لو عملت مايكروسكوبيك اكزاميينيشن للبارو هلاقي فيه ثلاث حاجات الفيميل مايتس والايج والفيسز بتاعتها طب ليه بيحصل itching للعنده سكيبز لأن بيحصل هايبر سينتسيفتي نتيجة حركة الماء في جلد الإنسان بيعمل هايبر سينتسيفتي كمان غير الحركة البيض بتاعها والستول إرة جدا على جسم الإنسان فبيعمل سيفير إتشينج طب ليه دايما دائما الإنسان بيهرش بالليل هو يعني السبب الحقيقي إن الإنسان بيهرف بالليل مش معروف عشان كده في نظريات في نظريات بتعتمد على الفوسدفكت بيقول إن الإنسان بالليل لما بينام وبيبقى في الوضع الرلاكسد ومستريح الاتشنج بتقل فبيحس بالهرش اكتر هل المرض دوت معدي قلنا ان المرض ايوه معدي عن طريق ال direct contact طب ايه هو الليجن؟ الليجن؟ ال primary بتاعه اللي هو ال طب secondary ممكن يحصل عليه infection ممكن يبقى فيه بابيول ممكن الانسان بيهرش ممكن يلاقي scratch mark أشهر الأماكن اللي بيبقى موجود فيها الاسكيبز بيبقى موجود في الأجزلة في النبل بين الصوابع على الفليكسور بتاع الرسط ممكن كمان يبقى موجود في الإنر صال طيب إيه هي الكومبليكيشن الكمبيليكيشن بتاعة الاسكيبز انسونيا لنسا ما بعرفش نام كويس العالب تفضل تسرخ بالليل وتهرش وبنبايقة ومش عارفة تنام ممكن يحصل عندهم ساكندري انفكشن ممكن يحصل قروس راكشن ويحصل جولوميريونيفرايتس ممكن يحصل كونتاكت إجزيمة طيب ايه هو بتاع بتاع اي حد بيهرش اي حاجة في الجلدية تخلي الواحد يهرش تخش مع زي البابولار ارتكاريا الليخم بلانس الإجزيمة بصفة عامة البديكيلوزيز طب هل المرض دوت سيلفي لميتي الديزيز يعني المريض ممكن يخف الواحد من غير ما ياخد السكيبس المريض ما بيخفش لوحده لازم ياخد دواء هيفضل يغرش لحد ما ياخد دواء طب ايه هو العلاج بتاع السكيبس العلاج بتاع السكيبس في عندنا حاجات كيوراتيف اللي هو الانسان هياخدها يخف اللي هي هتقتل ايه السكيبس اللي هي تقتل الفيميل اللي هي الانت سكيبس في بقى سابورتف وفيه سيبتماتيك تريتمنت اللي هو بقى ايه انتي استامينيك وانتي بيوريتيك وانتي بيوريتيك فور ساتين وكمان بقى الانتي سيبتيك كمطاهرات في طريقة العلاج البريفنشن ان احنا نمنع المرض اصلا عن طريقة ان احنا بيلبس يدوم نظيفة والكلام اللي احنا عارفينه ده طيب ايه هو الانتي اسكابيتس اول حاجة في السلفر اوينتمنت المرهم بتاع السلفر في الماليثوين وفي ال كلورو سايكليك هيكسان لازم برضك الانسان يعني يحاول النظافه طبعا هتكتب بقى معاه ايه الشخصية الشخصيه والبيرسونال هايجين ويغلي الهدوم بتاعته ولازم نعالج كل افراد الاسره مع بعضها علشان المرض بي... نتيجة الكونتاكت ممكن ينقل العدوى ثاني ولو في في البيت حيوانات انفكتد يا اما بنتخلص منها يا اما بنعالجها أه اهم حاجة طبعا اللي بتيجي في الام اللي هو ايه السلفر اويل ترنت لازم برضك المريض ياخد مع الحاجات ديت انت بيتك عشان السكندري بكتيريال انفيكشن طب افرض واحد عنده اسكيبس وبعد ما عالجته لسه بيهرش ايه الاحتمالات يا اما هو بقى عنده هايبر سنسيفتي او انا ما كويس او ما كانش بياخد الجرعات في ميعادها او حصل له ري انفيكشن تاني او الجلد بتاعه بقى حساس لأي إيريدنت. يبقى تاني، ممكن يكون عنده the او أو حصل عنده cross أو treatment بتاعه ما كانش كويس ما كملش العلاج أو حصل infection. أما دي هي عبارة عن الهيد مايس اللي هو الامل بتاع الراس هو عبارة عن بلاد ساكلينج انسكيت حشرات بتمتص الدم هي اكتروبارازايت بتعيش خارج الجسم بتحاول تمتص الدم زي ما درسناها ايه في البارا الكلينيكال بيكتشر الانسان ده بيفضل يهرش جامد جدا عنده ايتشينج سيفير ايتشينج في سكالب وبيعمل سكراتشينج وبيخربش وبيجرح فروه راسه فلما بيجرح الاسكالپ ممكن يحصل انفيكشن لو جيت اعمل examination هلاقي mites بتاعة الاج اللي هو العشة بتاعتها اللي فيها هلاقي lys اللي هو الامل وهلاقي كمان في lymphadenitis و نتيجة طب ايه بتاعة البد... اول حاجة resistance itching هيفضل يمرش طويلة اه دايما اه هيبقى معاه بربيول في Scratch Mark Extensive scratch Mark علامات هارش واضحة قوي ممكن نشوف كمان ممكن نلاقي الأمل موجود على الملابس Life can the closes ليه بقى سواء على الـ وير وكده طب ايه هو بتاع أي حاجة تخلي الانسان يهرش تخش الـ مع الـ زي الفلي او البج البج اللي درسناه في البارة اللي هو طب ايه الكلينيكال بريزنتيشن لواحد عنده بريكلوز قلناها نفس الكلام بس احنا عندنا بقى في نوعين من البريكلوز في عندنا بريكلوز في الراس وفي بيبقى بيوبس البيوبس ده بقى موجود في منطقة الفينيتاليا بيبقى نفس الكلام بس نيفر افكت سكالب يبقى البيديكلوز بيوبس بتبقى نيفر افكت السكالب ويكتب نفس الكلام هيبقى صح بتبقى انها بتحب تعيش على البيوبك هير الشعر بقى في منطقة الحوض وكده نلاقي برده ممكن واحنا بنعمل اكزاميناشن هنلاقي اللايس اللي هو القمل والنيكس بتاعتها العشة طيب ايه هي طرق العلاج اول حاجة ان نقص الشعر نحط بيديكلوز ايجنت نعمل ديز انفكتد للكلوز الملابس ديت نغسلها ونغليها بميه مغليه عشان نموت البيض ونوضح شراب، نبدأ ندي حاجات بقى العلاجات زي الماليسينين والهيكساكلورو سايكلوهيكسان بعد كده اخر موضوع مهم هو الاكني الاكني اللي هو حب الشباب ده موضوع مهم جدا شافه ونظري وعملي وهتشوفه حالات كتير واكتر حاجة هتتسئل فيها لما تتخرج وتشوف حالات لان اكتر مرض في امراض الجلدية منتشر زي مستقوم اللي هي حب الشباب الأكنة هو عبارة عن كورونيك أوردر في البايلوس بيشاس أباريتس اللي هو قلنا إيه البايلوس بيشاس اللي هو الفتة اللي بتبقى طالع منها الاسبيشاس جلاند مع الشعر بيحصل بقى إيه بولي مورفي كيرابشن وبيبدأ لونها يتغير الليجن بيبقى عبارة عن يا إما كوميدو ده البرايمري ليجن اللي هو الكوميدو وإحنا قلنا إيه وتعارف الكوميدو الكم الكم هو عبارة عن بالج من الكراتين والصيبة بتبقى فين في ضيليتة بايلوس بي طب لو حصل عليها secondary بقى اي حاجة بقى secondary infection او الانسان بدأ يعورها او ينرش فيها ممكن تقلب بابيول باستيول نديول او سيست طب ايه هي الاسباب بتاعت الاكني الاسباب بتاعتها ممكن زيادة في البروداكشن بتاع السيبم او abnormal keratinization من الفليكلار داكت او حصل obstruction في الفليكلار داكت او في هايبر كيراتوزيز او زيادة الاندروجين او زيادة للاندروجين الكريسيبتون ده كله بيؤدي في النهاية الى زيادة اللي هو ايه انتاج الصيبام او الكريسيبتون طب ايه هي الحاجات اللي بتزوده الحاجات اللي بتزود حب الشباب يظهر ويزيل كتر اكل الشكالاتة الفاتي ميل البر واحد ما بيغسلش وش كويس الفان لايت و الماسكريفيشن برضو كلوا العادة السرية برضو بتزود الأكني ااا اللي بتعرض للشمس كتير بيحاول يعني بيقلل حكاية الأكني لو كانت ما لكن لو كانت الأكني ملتهبة بيحذر للوجه خاص طيب ايه هي الكلينيكال بكتشر هو الليجن بيبقى اسمه كوميدون الكوميدون دوت يا إما بيبقى بلاك يا إما وايت ده لو كان لكن لو حصل عليه اي ممكن يقلي بقى بابيول او بطيول او نديول اشهر الاماكن هي الفيس والباك والشيست والشولدر بس اكتر واهم مكان هو الفيس طيب ده بالنسبة للكلام العام على الاكني بالجاز السؤال بقى اللي بيجي اهم حاجة هو العلاج بتاع الاكني ازاي بنعالج الاكني بالجارز الاكني بالجارز العلاج بتاعها في توبيكل بندي حاجة اسمها كوميدو لتحاجات بتدوى بالكوميدو اللي هي روتينويك أسيد وفلسيليك أسيد. في لازم ناخد معاه كمان أنتي بكتيري عشان أموت البكتيريا عشان نخاف من الثاندي بكتيريا الإنتفج. بندي بقى بندي بنزويل بروبيسيد بتركيز 5% في المية. سيستيمك ممكن ندي أنتي بيوتيك زي تترافايكلين أو ال أو الريسو ممكن كمان ندي أنتي أندرجينيك وممكن ندي دابسون في حالات السيفير السيركوس. ممكن بقى في علاج فيزيكال بقى لو بنعمل اكستراكشن وفي طبعا الليزر بيبدأ يدخل في الموضوع ده وممكن ندي كمان بردك في العلاجات الليزر بقى دخل وجراحة التجميل داخله في الموضوع ده جامد وممكن نعمل كمان كوزموتيك كومفلاش وممكن ندي كمان سلفر نراجع ثاني بقى التريتمنت كده بسرعة التريتمنت اول حاجه في التوبيكال ميجرمنت ممكن نستعملها لوحدها لو كانت الحالة ميلد لكن لو كانت الحالة سبير هندي دابسون وهندي بقى انتيبيوتك بس حالات الايه السبير ممكن بس مجرد غسيل الوشه وتنظيفه بالمية والصابون يبقى كويس لو الحالة ما استجابتش بندى ايه بنزويل بيروكسايد ريتينويد أسد ممكن ندي كمان توبيكال انتيبيوتك بندي سلفر. ممكن كمان كوزموتك كوموفلاج ممكن في علاجات بقى دلوقتي ان احنا بنعمل ايه بنعالجها بالليزر في سيستميك تريتمنت ان احنا بندي انتي بيوتيك زي التتراسيكلين والاريسرومايسين وممكن كمان ندي الريتينويد وممكن ندي هرمونال ثيرابي زي الانتي اندروجينيك هرمون ا ده خاصه في الفيميل طب ايه خطوره الاكني اللي بخلينا خاف منها قوي أو كده اول حاجه ان هي ممكن لو الانسان هرش فيها عورها جرحها تقلب بسكار كذا في جلنج و كمان ان هي بتعمل ايه احنا بتحاول نعالجها بدري عشان افويد الفيسيولوجيكال والسايكاتريك ديستربنس في يعني في المريض لان دايما حب الشباب بيجي في سن صغير دايما بيبقى في سن الشباب اكتر حاجة خطرة في الاكل كايت كيف السكارنج لان هي بتتهدل الايه الوش خالص وطبعا جراحه التجميل دلوقتي اتحسنت جدا في الموضوع ده وبقت بتعالجها بالليزر بس طبعا الليزر بقى حاجه دي لما تكون الحالة بقى هي متدهوره خالص لكن مجرد بس غسيل الوش والحاجات الكوميدوفيتيك والانتيبيتريك في الاول بيحسن الوضع جدا اهم حاجة في الاكل البلجارس هو الكوميدو هيقول لك يعني ايه تعريف الكوميدو لازم تبقى عارف التعريف بتاعه ولازم تبقى عارف التريتمنت <متحدث> هو الكوميدو ولما بيحصل بيتهيم البقلب بساكندري ممكن بقى يبقى فيه بابيول بطيول نوديول او سيس العلاج بقرر كذا مرة ان العلاج بتاع الاكنبالجارس مهم جدا جدا جدا جدا كده احنا انتهينا من الجلدية المواضيع المهمة انتهينا منها كلها بقلنا بقى شوية كلام من المواضيع بتاعة البطلة متقالف الجلدية هنقولهم بس بسرعة كده لكن هما منهمش اهمية قوي كجلدية بس احنا برضو هنحاول نقولهم كلهم ان شاء ندخل بقى على المواضيع اللي هي كلام البطنة اللي هي او الحاجة الارتكارية. ايه هي الارتكارية هو عبارة عن اضفاسكولار رياكشن باتر بيبقى في ويلز. ايه هي الويلز دي هي عبارة عن فلات توبيد بابيو أو بلايك ووز شارب انستابل بوردر. حيث كده زي ما نشوف بأي رسم ابتعتها اللي هي الارتكارية اللي هو حساسية وكده. ايه هي الاسباب بتاعه الارتيكاريا في أسباب بتاعه الارتيكاريا نورمالي احنا مش عارفين ايه السبب يعني في 75% النون اللي احنا مش عارفين ايه اللي بيطلع الميديترز اللي بتخلي الارتيكاريا تحصل اللي هو الهارش والحاجات دي لكن في 25% معروفين في حاجات تبع الايميون وفي حاجات نون ايميون الحاجات الايمونولوجيكال أي حاجة تعمل هايبر سنسيفتي تايب زي مثلا ايه, إيه حاجات زياده الاي جي اي زي خينوفيتيس الاسكاريس أي واحد ياخد سيرم يتحين له غلط الفيزيكال الكولد او الهيت او البرشر او الليت او الواطر او الاكسيرسائز في الانجيو السيرم Thickness. في حاجاتنا الميونولوجيكال زي المختزل secretion لا تبدأ المطفل تزيد زي الاوبويد او الكورير في حاجات يعني في ادوية بتزود الارتكارية زي الاسبرين وفي كيميكال زي البنزين ده بصفة عام ده برضو قلنا كله كلام بطن انا اللي يهمني في كلام الجلدية الارتكارية ان هي فيها حاجة اسمها ويلز الويلز دي هي عبارة عن فلات طبت بابيول او black with sharp unstable border طيب ايه هو العلاج بتاع الارتيكاريا العلاج بتاع الارتيكاريا او الحاجة بريفنتيف ان احنا نمنع المرض عن طريق افويد الاسبرين اخد امنع الحاجات اللي بتعمل لي الارتيكاريا سواء بقى ايه الشرب ال اي حاجة بتهيج الجهاز المناعي زي الحساسيه وكده يبقى افويد الاسبرين تاني حاجة في حاجات كيوراتيف ميجرمنت اللي هي حاجات بتمنع وبتحافظ على يعني ايه اختفاء المرض ما يظهرش زي مثلا نشوف السبب الأساسي اللي عامل المرض ونبعد عنه. زي وفي طبعا ممكن ندي بقى السيبتوماتيك تريتمن زي الأنتيستامينك دراج وسينباسو مايوميتيك زي البيتا أيجونس وسستيميك استرويد. وممكن ندي كمان أندروجي. هو اللي بيحصل هو الجسم لما بيحصل فيه حساسية الهيستامين يستميت بطلع أول ما يستميت يطلع تبدأ تيجي تربل أعراض بتاعة الإتشينج والهارش والمضض ذيلاتيشن ونستريبشن اللي هو إيه الأعراض زي بالضبط في البصو في السيلوج بتاعة البرونك القزمة زي ما تكلمنا عليه في الشباتر بتاعة الشف اللي هو يأول ما يستميت يطلع الميديتر بتطلع يبدأ بقى ايه يعمل إيه كابيلر ذيلاتيشن يزود البرميبليتي بيحصل معاها بس اهم كلمة في الارتكارية هي كلمة الويلز دي والعلاج بتاعها ايه انتي هستامينيك دراج سمباسو مايميتك استيرويد اي حاجة برضو نعمل ايه ممكن ندي كمان استيرويد سواء شورت كورس عشان امنع إيه المرض اعمل حاجة وبقرارها اللي يمنى في الارتكارية في الجلدية الويلز ايه هو الويلز فلات طبي بابيول او بلاك طبعا لازم تشوف صورة عشان تفهم انا قصد ايه بالتعريف ده بالنسبة للدراج ريأكشن الدراج ريأكشن هو الدراج ممكن يعمل ريأكشن في الاسكن اللي هو زي الحساسية بالزبط اا اقمن طريقة ان احنا ناخد بها الدواء اللي هو الاورال اخطر طريقة اللي هو الانترا مصر ده ممكن يعمل الحساسية طيب في ادويه بتبقى حساسيتها قليله وفي ادويه حساسيتها كتيرة ده بيعتمد على ايه ده بيعتمد على الجرعه بيعتمد على الفتره اللي الواحد خد فيها الدواء هل الدواء تراتوجينيك ولا لا هل في خد دواء مع دواء في عمل انتر <تصفيق> اكشن ولا لا وفي حاجة اسمها ايديو اللي اتكلمنا عنها وعرفنا في الفارما اللي هو من اول مرة تظهر الاعراض باقل جرعه ده اللي هو ايه قلنا عليه اللي هو هو اصلا حظه كده في ادويه برده بيزيد فيها الاي جي في ادويه بيزيد فيها السيتروكس دراج والسيل ميديتد اللي هو بقى الهايبر سنسيفتي طيب ايه وإيه، وإيه، وإيه، واحد واثنين 2 و3 طب ايه اللي بيحصل لما الواحد يحصل عنده دراج اكشن في الاسكين بيحصل حاجه اسمها دراج اراكشن ايه اراكشن ده الاراكشن ده بيحصل ايه الراوند الرسيما تاس بيربل بلاي بنلاقي حتت كده من او ممكن تبقى بلفس كمان تلاقي حتت من الجلد بدأ يظهر عليها ايه حاجات كده لونها محمر ومدوره ايه اشهر الادوية اللي بتعمل ايه درج ريأكشن في الاسكن البنسلين طبعا احنا عارفين والأسبرين والمخالي الدوبة والكورتيكوسترويد اختارهم طبعا واهمهم واكتر حاجة احنا هنتعامل معاها هي البنسلين والسلطونة ميد والسلفلين في أدوية برضو يبس نهاش او يعني حكاية أدوية الكارديو باسكولار اللي هو البيتا بلوقر اللي يهمنا في الدراج راكشن ايه ايه هو الدراج رابشن. الدراج رابشن اللي هو ده زا مستو كومن فورم اوف دراج راكشن في السكن بيبقى راوندد بيربل بيربل يعني مش شوية. بليك. اشهر الادويه اللي بحصل معاها دراج في الجزية هي البنسلين السلسلات والبيتا بلوكر وكمان الكورتيكوستيرويد وفي بعض الناس في الفيميل الكونترسيبتيف ممكن يعمل ديجمنتيشن في السكن بعد كده الارسيمه الارسيمه هو احمرار في الجلد ريدنس اوف ذا سكن ايه اللي بيعمل الارسيمه اي حاجة تخلي الكابيلاري يحصل دايليتيشن وكونجيشن تبقى محتقنه ده غالبا نتيجة سكندري للانفلاميشن معظم الأسباب إديوباسك مش عارفينها بس في أسباب زي الدراج والإنفكشن والكولاجين ديزيز. دي. الأنواع بتاعت الإرثيمة ممكن تبقى دفيوز في الجسم كله أو لقلائز مثلا في الإيد في البل أو ممكن تاخد حدك معينة زي مثلا إيه في مكان معين من الجسم طب هي الإرثيمة مالتي فورم الإرثيمة مالتي فورم هو أكيوت سيلف ليميتد صيتوكسك ترأكشن للسكين هو مرض أكيوت بحثة فجأة سلف الانسان بيخف الواحده نتيجة توكسك في الاسكن بيتميز بيب ان هو بوليمورفي تراش ممكن نلاقي على مكيول او بابيول او بيتربيوشن بتاع الليجن بيبقى سيميتريكال وعلى الاكستريميتي العلاج واحد عنده ايرسيمة واحد عنده مشكلة في الجلد واحد بيهرش يبقى نديله انتيستامينيك وانتي بيوتيك ممكن ندي كمان لو الحالة كانت مندهورة نعمل له اسبطاليزيشن نودي المستشفى او ياخد استرويد ثاني الإرثيمة، الإرثيمة هو عبارة عن redness في هي اللي بيعمله ان بيحصل cabillary dilatation و congestion نتيجة inflammation هو غالبا السبب إديوباسيك مش عارفين السبب ممكن يكون الأسباب drug أو infection أو collagen disease الطيب بتاعته ممكن يبقى diffuse أو localized الإرثيمة هو عبارة عن acute self toxic reaction ممكن فيه حاجات كتير ممكن تعمله زي الهيرب السيمبليكس او ادوية زي سالفوناميد بيبقى عبارة عن بولي مورف كراش بيبقى فيه مكيول وبابيول وفيزيكل الدستربيوشن بتاعه بيبقى سيميكريكل على الاكستريميكس اخر موضوع هنتكلم فيه هو الاكزيمة الاكزيمة دوت موضوع كبير هو عبارة عن انفلاماتوري اسكنري اكشن ممكن يبقى اكيوت ممكن يبقى صاب اكيوت وممكن يبقى كروني اكيوت زي الارسيمة ممكن نلاقي في في الكوروناك بيحصل سكينس في اليسكين، شوية، ممكن يحصل كمان في علامات على اليسكين. طب أنواع الإكزما في إكسوجينس اللي هي زي الكونتاكت عنه، وفي زي أول حاجة عنها هي الكونتاكت درمطايتس. الكونتاكت درمطايتس بيحصل في عندنا في وفي نتيجة إن الواحد بيتعرض في الأ في الأول هيحصل إيه؟ نتيجة إيه... إيه... ممكن يبقى زي مثلا إيه Strong Acid او Strong Alkali أو إن الواحد يتعرض لأي مادة Irritant. الألرجة الواحد بيتعرض لأي حاجة تعمل حساسية تعمل Dermatitis. برضو بتعتمد على Immunological Process زي مثلا إيه اللي هو الصلفة البنسلين هي biotic يعمل حساسية ممكن يعمل Contact Dermatitis. إزاي بنشخصه؟ الدايجنوز بتاعه هو عبارة عن في حاجه اسمها الباتش تيست ده بروفكيشن تيست بتحط ماده كده عشان تعرف هل الانسان عنده حساسيه ليها ولا لا العلاج اول حاجه لو عالجنا السبب او منعنا السبب الاعراض مش هتظهر لازم ياخد تو الكوليسترول علشان يهدي المناعه وبياخد اورال انتي استامينك دراج Systemic استيرويد يبقى تاني العلاج بتاع الكنتكت درماتيسس هو عبارة عن التهاب عادي بنشيل السبب اللي عامل الالتهاب ياخد استرويد علشان لان الاسترويد احنا عارفين ان هو انتي انفراماترو دراج قوي جدا وكمان بياخد اورا الانتي يستملك دراج علشان الهرش وكده النوع الثاني اللي هو الاندوجينوس الازمه اللي هو الاتوبيك الاتوبيك ديت اللي هو إيه, ايه هي الاتوبي الاتوبي هو عبارة عن جينيتيك جينيتيكلي ديتيرمايند ديز اوردر ان ويتش هو... ذيز انكريز ان لايك إن... اللي هو ايه يعني الريسيرت ديزيز بيبقى عرضه له اكتر بيبقى موجود اكتر في 20% من الحالات واحنا اتكلمنا على العله بتاعت الاتوبي اتكلمنا عليها في البرونكيا ازمه والراينايتس والحاجات دي كلها اللي هو بيبقى هو عرضه اكتر ان هو يجيله المرض زي مثلا ايه البرونكيا الأزمة الريانيتيس الاتش الدرماكايتيس ممكن يشتكي بقى من سيفير ايتشنج ممكن يبقى معاه اديما على ارثين تصحله بييافكت أي ايج سواء بقى الانفانت او تشايلد او الادلت ممكن آه كمان على حسب طبعا حالته الصحية قبل كده وليه علاقه اكتر بالانفايرومنت العلاج بتاع اي واحد عنده اتوبي او الحاجة ان احنا نمنع الحاجة اللي بتعمل له المرض يبقى Avoid Exposure to the زي ما اخنا عارفين البرونكا الازمة مثلا خبوب اللقاح او الدخان بتاع ايه اش الروز ممكن ياخد لازم برضو كاي ده ياخده ياخد ادوية ما بتهيجش المناعة يعني ممنوع ياخد بنسلم ممنوع ياخد اي حاجة بتهيج المناعة لازم برضو ياخد انتي يستملك درج وياخده بكالستيرويد اه وممكن كمان يخلي باله برضك من الأدوية اللي يخطها على الجلد لأنه ممكن يحط أي كريمات تعمل حساسية تتعبوا جامد جدا الموضوع بتاع الاجنما دوت والكونتاكت درماتايتيس والتوبيك والمواضيع اللي كانت قبل كده بتاعت الببلر ارتكاريا والدراجر رياكشن ده كله كلام باطل تعرف بس منه كلمتين وخلاص علشان الجلدية احنا كده خلصنا الشرح بتاع الجلدية أهم حاجات تعرفها في الجلدية هي ايه هنراجع بقى هنقول الحاجات اللي انت لازم بالك منها جدا في الجلدية الأمراض بتاعة البكتيريا الانفكشن. تبقى عارف الامبطيجو كويس جدا لأنه مهم تبقى عارف التبيه في السكن والليبروسي بالنسبة للتينيا تبقى عارف التينيات كلها لأنها مهمة بس أهم حاجة التينيا بتاعة الرأس والتينيا بتاعة الفخذ اللي هي التينيا كابيتس وتينيا كروريز وتينيا بيتس برضه وطبعا كمان البتريازيس بيرسي مهمة جدا الفيرل سكن ديزيز أهم حاجة تعرف الوورد والتشيكين بوكس مهمين جدا القلبيشة طبعا مرض مهم اللي بتلايبه مهم السورايسف طبعا الصدفية ديت مهمة جدا جدا مهمة جدا في العلاج واهم حاجة لازم تبع عارفها اول حاجة ودي اهم حاجة الاكني بالجال كده احنا انتهينا من تسجيل شرح بتاع الجلدية اتمنى ان تكون التسجيلات ديت عجبتكم واعذروني عن اي نطق نطق غلط لان انا مش دكتور جلدية اتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم وده كان جزء من سلسلة شرح البطنة ومراجعتها في 30 ساعة اتمنى ان تكون التسجيلات عجبتكم وربنا يغنبنا الرياء ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل اللي يحب يسمع بقية التسجيلات أو يحب يضيفني على الفيسبوك ممكن يضيفني باسم أحمد أحمد1986-32 باسم أحمد بطنة على الفيسبوك